الرحيم ألف تلك ايات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ألف تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام راء هذه أي الكتاب عنه هذا الكتاب مكون من هذه الحروف يعني ما جينا لكم لغة جديدة في لغتكم ما هي لغتكم ألف لام راء هذه الحروف حروفكم لغتكم فالمفروض أنكم ايش؟ فإذا ما قدرتوا على أن تصنعوا مثل هذا الكلام إذن تعرفون هذا الكلام أمر يعني ليس مقدورا للأهل للخلق إنما هو من الله في إذن مراد هناك أن يقول عليه السلام را يعني هذه الحروف هي حروف القرآن الكريم يعني الحروف هذه لكم حروفكم في اللغة لغتكم ما جئنا لكم بلغة ثانية تقولوا ما استطعنا نفعل اللغه الثانيه في لغتكم وكون الله كلام من هذه اللغة من نفس الحروف حروفكم إذن يعني على حروف يعني كثيرا ما ستغا عز نسكم تنتق بها اترفض اذا هذا القرآن او من حروفكم في حين ما تستطيع الزمان نزله يعني انه انه امر يعني إنه ليس يعني ليس داخل تحت مقدور البشر ويعرفونه من الله هذا من ناحيه ايضا بنستفيد إحنا من ناحيه نقول الف لام را تلك آيات الكتاب يعني ان ايات الكتاب نزلت على رسول الله بهذه الالفاظ ماهو نزلت معاني والرسول بيتكلم يتكلم ماهو نزلت معاني والرسول يعبر عنها ولا ان الله يسلمه معناه ويخيله معناه بالملائكة والذي يتكلم منه مثل السنة النبوية السنة النبوية بنعتبر ان الله أرحى إليه معاني والكلام منه وهذا ليه من السنه والقران القران القرآن القرآن هو الكلام نفسه اللفظ نفسه من الله الحين يقول ألف لام رأى عن نفس الحروف ونفس الكلمات ونفس التركيبات من الله ما هو مبلل معنى أما السنة فما هي الا من الأيش السنة بجهة من النبي يعني التعبيرات والالفاظ والمعنى هو من الله إذن ألف لام رأى تلك ايات الكتاب الحكيم الحكيم مع أن المفروض الحكيم الإنسان هو يعني قادر على وضع الأمور في أماكنها لكن القرآن قال حكيم كيف هو جماده قالوا حكيم لأن فيه حكمة القرآن حكيم لأن فيها الحكمة من تابعه من يعني من إذ تأمل فيه بياخذ منه حكمة بيأخذ منه فوائد كبيرة في معنى حكيم أنه يدلك على الحكمة ويرشدك إلى الحكمة أكان للناس حجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس يعني كيف يعني دولة تعجب الناس لأجل هذا الأمر؟ أجبهم هذا هو العجب. يعني كيف أنهم يعجبون أن الله واحد يخبرهم أن أجحذهم من خطر بعدم وعلىه، أج يبشرهم بخارج دموع له، ودلهم طريق يوصلهم إلى السعادة، ويحذرهم من الطريق اللي يتوص لهم إلى الشدائد. ليه يحاول يستغربوا؟ عادة الله كذا. الحين بدأ على هو بيرسل الرسل يعني ويذكره الناس الجنه والنار وحذرواهم ويبشرهم حذرواهم النار ويبشرهم بالجنة في كل نبي وإذا حين أتباعه عجبوا إلى يس اللو عاد لا يس اللو منهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس المفروض أن ما يعجب هذا أمر المفروض أن يعني لأن الله قالوا رحمه رحمة الله واشتيدوا على طريق الجنة ويحذرهم من طريق النار فالمفروض ان فرصة كبيرة لهم ولا يجعلهم محل العجب والاستهزاء والسخرية وقلوا ايش قذاء ونبهب لنا هذا الكلام ال... في الراهات قال ما هو الله ايش يعني الان عادة الله كذا يرتل الرسل ويحذروا من النار ويحذروا بالجنه ويرسل الرسل ويحضر واحد من الناس ما بيخة واحد من الملايكه ما بيزبرها واحد من ملايكه لانه ما يمكن يعيش واحد ما يمرضي الناس ولم يمكن ان واحد من الملايكه مع البشر قال وبشر الذين آمنوا ان لهم أن انذر الناس يعني حذرهم وبشر الذين عاملوا سنهم يعني نزل أرزلها الله الفائدة الكبيرة للناس ويرجع يروح يقولوا ويجع يعني يروح يستنكروا ويتعجبوا ويستهلوا مع ما فيه من يعني المنفعها العظيمة والإرشاد العظيم أنزل الناس يعني حذرهم من جهنم وبشر الذين آمنوا وبشر من آمنوا والسبع أن لهم قدم صدق عند ربهم لهم سابقه ومكانه ومنزله عاليه عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين عجبور قالوا هذا إن هذا لسحر مبين قال الكافرون هذا إجابة ما هو لا سحر على القرآن ما دروا وش يقولون مرة يقولوا إنه مجنون لكنه هذا كلام ما استروا هبوا مثلا كيف يقولوا ها في المرة يقولوا شيء، ومرة يعني افتسني ولن قالوا كان بآه بنبهروا ويست... يعني يستمعوا إليهم يعني منبهرين، بيمدح الكلام ذا مدح، لكنه قال كميرم قال إن وإن أه... إنه أعلى ولا مسمير وإنه أسفله ولا مغذق وإنه وإنه ولا يعلى عليه. هذا كلام قال ما نحمد هذا الكلام ما صدقوا كلام مجنون كلام. قال يعني هذا قال ما فهم مثله لا يحلو ولا يعلى عليه فأجى آخر قال لهم لا سحر المفروض ان السحر يعني يعني ما يخليهم ايش يعني يعني سحر بيعدلوا ويفهموا ويدراب كل شيء لا السحر بي لأنه بيغطي على العرض يعني ما تتفت له ما تفسر يموه عليك الساحر إنما يخلي رأي بصوره بصورة أخرى ولا ينقل شيء ولا تنتبه، ولا يفعل التصرف ولا تنتبه له الساحر. أما هذا أنك تركز في الكلام وتتأمل فيه وتندمج معه، ويبقى معه على طول وتلاحظ فيها المنفعة والمصلحة. ورجع يقول ما دروا ويش يقولون عن سحر. وما هو سحر وبسمعين معك يعني عجزوا عن يعني عن عارضة قالوا سحر ماذا سحر واضح واضح يعني ما دروا ويش يقولوا. فقالوا سحر استحروا هذا الواضح هذا معنى مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة في أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شبيء إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 ما خلق الله ذلك الا بالحق نبصر الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يستقون الله بعث محمد الى امه كانوا اكثرهم مشركين بادر الاصنام واحنا دارنا الصنم لا حاجة ما هنا ولا هنسويه، ولا بيقدر ما بيصير يقدر هي ولا، وهم ضحت الشيطان على عقولهم حتى يجدوا إنهم بينفعوا، لكنهم داري ما بينفعوا في الواقع قالوا ها ببل بينفع إننا بجربنا عند ربي، باش فعلنا عند ربي، ربي بي يعني إذا طعنا هذا فبي إنهم إيه بي يعني بايد ربي بايد يدي لنا الخير وعصيناها ام بايس باسل الله علينا الضرر او بايد يعني بايد تلنا الله بالمصايب ولا ولا من حجار هم بيثبروهم ويعبدوهم لكن يعبدها ويخلي لها ويذبح لها امر عجيب انك تسوي حاجه وتجد انها قال نا يعني حتى بعض يدفل بهذا الامر يقدر انها تنفع ان هذه تنفع أو تسوي له تأثره وهي حجر فقال الله قال إن الله إن ربكم الله المالك لكم والخالق لكم وذي هو مالك لكم والله إذا المفروض ما بعباد عبادها ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وكل القد ثم استوى ثم استولى على العرش وتحكم به وأثبت ملكه عليه ما تبع حدا أنتم تقولون أنكم مالكين ولا أنكم تبع مالك ولا فالله المالك لكل شيء المتحكم فيه كل شيء المتعجئ يعني الذي له أمر كل شيء فالمفروض هذا هو الذي يوجه إليه العبادة يعني هو الذي ينفع وذي الذي يضر استطاع يسوي هذا الأشياء هو المالك قال ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني استوى على العرش يعني يعني, يعني, يعني, يعني ثبت له الملك ثبت بدون منادعه يعني تم الاستيلاء عليه كله على العرش يعني على الملك كله يدبروا الأمر وذي يصرف الأمور <تصفيق> ها؟ مدري ربما يعني هي بعضهم يقولون فيها حكم أنه يعني أنه ما هو ضروري السرعة ولا ما أدري كان في الست أيام من ربي يقول لما إنه فيها يعني دعوة إلى التأني إنما يعني معنا أن الله قادر إن خلقها كلها في لحظة في ثانية لكن خلقها في الست أيام يجيل علم الناس إنه يعني التأني فيها في أعمالهم يعني يجيل هكذا قال لكن خلقها كلها ما تبقى بشر ولا أرد ورجعش في مستوى العرف يعني ثم تبث له الحكم والأمر يعني المفروض النهر إذا الأمر يدبر الأمر يعني هو إلى الأمور هذه كلها تدعو إلى عبادته وحده هذا الآيات يعني رد على الآجر على, يد... على من يعبدون الاصنام وعلى من يدعون شريك مع الله قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني استولى عليه واتحسن فيهم وقد وقع كل ساعة أمره يدبر الأمر هو ذي يدبر الأمر هو تدبير الله عجيب يعني الكون كله نحن حركة عجيبة منتظمة منتظمة في غاية الانتظام والله وذي قائم بهذا كله ما يستطيع أحد ولا ما بيدران ما بيستطيع يعرفه الأمور خليهم ما يدبروا يعني قد ارهل الانسان الان توصل الى معلومات بسيطه اذهلتك يعني بحركه الارض وحركة الشمس وحركة القمر وحركة المجرات الشمسيه وحركات كلها تجري بحركه ثبت حركه منتظمه لو واحد اتاخر قليل ولا يعني ولا يقدم قليل من يحصل يعني تضارب كبير يحصل يعني فساد وتصير مشاكل لكن هذا الكون وهذا كله يعني الشمس والقمر وهذا ما هي إلا شيء بسيط بالنسبة للمجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية كلها ما هي إلا شيء بسيط بالنسبة لهذا الكون ويعني بيجدوا آلاف النجوم ومسافات كبيرة وهائلة أشياء غريبة ما بيستطيعوا يعرفوها فهنا يعني هذا اللي بيدبر الأمر هذا ويسبر الأمور كلها المصالح الناس بيجعل حركة الـ الـ الـ الأرض يعني, يعني يدور على نفسها حتى يحصل ليل والنهار يحرك الأرض حتى يحصل لها الليل والنهار وهذا الليل الليل اللي ما يعني النهار يجلس ورجع الله له نبعث الضوء لجلاش الناس يهدأوا يناموا ويرتاحوا لأن كلها ضروري العمل ضروري والنوم يعني والراحة ضرورية ويسوي هذا العمل واصل يعني آلاف السنين ولا يتخلف ولا يمكن يجي في اضطراب وكل شيء يعني اش يعني فيه مصلحة ومنفعة هذي يدبر هذا الأمور يعني أمورها إلى هنا يعني الإنسان في نفسه في نفسك أنت معك أجهزة مدركة معلكم أجهزة فيها عمل عجيب الجهاز الهضمي إذا بيعمل مدري ايش وهناه مدرك إيه وهذا كل واحد معه وظيفة وكل واحد مع عمل ومراحل مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة والجهاز التنفسي كذلك يعني والدم وحركة الدم و يعني أشياء غريبة ومدهجة أجهزة فيك ما يعني ما بالله أنت ما بتدري وشي بيحصل لو ما بالله أنت جسمك بتحتاج تشغل الأجهزة منك تتعب تعب ما مثلا. كنت شغل الجاذب أو شغل الكذاب ويجي الإنسان يعاني وربي بي كلها بيديرها في كل آدمي وفي كل حيوان وفي كل وملايين يعني بيدبر الله الأمور هذا كلها وتحكم فيها برجاء يخلوها ويروح على حجر ويعبدوها يدبروا الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يقول لا شفيعنا عند الله الحجر مفروض لا ما بالشفيع حتى من الملائكه والصالحين إلا بعد أن يأذن الله لنا يتوسطوا له الله ولا بالشفيع ايضا يعني حتى من الملائكة الشخصة ذي بيجو بيتقرب إلى الله والشخصة المؤمنة دي ينفع الشفاعه يعني حتى الشفاعة ما بلا لمن ارتضى لمن كان مقبول عند الله للمؤمن وشفاعة بيقولوا للمؤمن اما الفاسق ما يقبل الله للشفيع له من هفو هذا حين يقول ما من شفيع يعني هذا ولا الأفنام ما منه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يعني ينتبه الناس إليه مرجعكم جميعا الكل يرجع إليه يعني ما عادها المسألة, المسألة أيضا من هناك بعد هذه هذه الدنيا يجي بعدها مرحلة ثانية يرجع بعد موث الناس جميعا يرجع الناس وينحسبوا على أعمالهم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق هذا الرجوع الى الله وعد من الله حق ما يمكن ان يتخلص انه يبدا الخلق ثم يعيده لا تقدرون ما جهل فكر ما هذه بدا الخلق كله ما كان شيء اذا ما هو مشكله انه يرجع يرجع بعد ما يمت. ما هذه بدا خلق البشر كلهم اذا قادر على انه يبدأ يبدا خلقهم من جديد عيدهم الان ربما أن يعني البداية أسعب حين بدأهم ما أنهم يعيزهم مرة ثانية أسهل يعني يقول لنا أننا إنكم تنتفوا لأنه يعني يعني يقولوا ما عاد ربي يباعث لنا ما عد الجاي شبان ويسحق ويسحق يعني هذا قدر على إيجاده قادر على اعادتك بالأولى الإعادة كده أسهل قد جعل قد سوها ما كان بشي، ماذا يعني قد أسهل نهي إنه يبدأ الخلق ثم يؤيده لماذا يبدأ الخلب ثم يؤيده ليجزيه لا منه للتعليل يعني أقول لا مرجعكم جميعا لماذا يرجعكم إليه مرجعكم جميعا ما وابلا كان قال جعلنا دليل على ذلك وإن قال هو بذي بدأ خلقكم بدأ خلقكم إذا قادر على أن يؤيدكم وإليه مرجعكم جميعا لماذا يرجعون جميعا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقص قال ليجزي أبي بآمن وعمل بالقص بالعدل لا ينقص عليه ولا حال بل ويزيد عليه ويجزي عليه من كرمة. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ما يجي لهم شراب قال من حميم يعني ماء حار إلى أبعدهم يعني أولاً بأجي من شدة من العطش عطش شديد لمن وصل في جهنم عطش قادر يخليه يشرب من الماء الذي هو عذاب ما بعده كيف أنه قال بيقدمه واحد الإناء يعني لو يقربوا الاناء الإناء من واحد وينظر الى كذا قال بتسقط فرقة وجهه كذا من شدة حرارته وإذا طبوا يصبوا من الضوء رأسه قال ما بلا بيصبون فوق رأسه وصل رجع ما بيستاهل بي بيخرج يعني كذا بيخرج زي مقابلة من شدته يعني بيخرج مقابلة وكذا وصل رجع كأنه بيروح فر حفرة من شدة الحرارة اللي قالوا صبوا من فوق رأسهم الحنيل يصهر به ما في بطونهم الجلد يصهر يعني ينصهر يتحول إلى يعني الإنسان اللي صبوا من ما باشرب منه واحد. ولا شديخا يشرب يعني هذا الشديد ما يجب يتحمل يجعي يشرب واحد من ذا الماء يعني الاشي. يعني ذي حار إلى أبعد الحدود هذا بيكون عذاب من ايش يعني من كفر بالله ولم يمتثل اوامر الله ولا عد هنا وهو يجلس واحد ثلاثة. هذا الغوث يوحد في عضي الشديد وجباجله من هذا الماء لهم شراب من حنين وعذاب أليم عذاب أليم يعني مؤلم وحين يقول الله أليم ما هو الحين يقول واحد من البشر كما بأحد الحياة قال باع وجعل ولا واحد أشد منه قال باع وجعل ولا واحد كل ما زاد واحد كل ما عش خفت منه أكثر لكن حين يقول ربي أنا القادر على كل شيء وعذاب أليم بما كانوا بسبب إيش ما كانوا يكفرن بسبب كفرن والذي على شأن تبيئة والقمر النور لحل لكم يعني يعني بسروه كافي يدبر الكون ويسوي لكم الذي بيعنفعكم على شأن تبيئة أن تستطيعوا في الحقو أعمالكم ما نس بس الآن مع التقدم العلمي ما يهزم ما استطاعوا إن فعلوا مثل ما مثل ما بفعله ربي ولا جز بسيط منه لو تجمع الكهرباء والإنارات وكل ما مستطاع تفعل شيء بسيط من الآلهة تفعلها الله والله بيقول ينير لنا الكون كل إنارة وتدفئة بهذا الشمس ويعني يعني حاجة يعني للأشجار إلى هذا الشمس والأجسام تحتاج إلى هذا الشمس ورياال يجي لكم ليال تهداءوا فيه وفي بعض الليالي يجي لكم ضياء من القمر ضياء خفيف اذا بي احد مسافر والله بيحتاج ان يجي الليل يرابه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقال الفرق بين الضياء والنور الضياء لان الشمس ضياء لان الضوء صادر منها والقمر نور لانه ما بلا بي بيعكس بيعكس ضوء الشمس وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب قدر القمر جعله منازل كل مرة من انراها أول يعني في مكان سرئه من رهجه هلال مره رهجه كذا مره رهجه كذا من, ره كذا، من, ره كذا، من ره لما يجي قدوها القمر لما يرجع يكتمل القمر ويرجع يرجع يضعاف هكذا والله بيجعل حتى هذا الأشياء يعني على ما تلكم جيل سترو الايام الأيام والليالي لما يفع شهر وكما عرف شهر دخلوا في شهر ثاني وكما هو فيه اثنى عشر شهر قريتهم سنة جديدة حتى جعل لهذا الامور والذي جعل الشمس ضيعاً والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب شو تدروا عدد السنين وحساب الوقت وكيف تحسبوه ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما حركها كذا كلها بالحكمة وبشيء ما ما ينفع الناس نفسر الآيات لقوم يعلمون هذا يعني لهم بهذه الأشياء أن علم يعلمون قدرة الله وعظمه الله وكيف أن الله نفع الإنسان ويسهل الأمور ونفع بهذه الأشياء فعود إلى عقله واجه ويع العبادة فقط لله. ان في اختلاف الليل والنهار وما حلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتكون. قلبيش مثلاً اختلاف الليل والنهار. واصل ليل بعده نهار ما يمكن أهل يجي وقت معي يحصل النهار ولا يجي وقت معي يحصل الليل. واصل حركة مستمرة كل واحد يجي بعد الآخر. وليش المثلح على الإنسان؟ لأجل مصلحة للإنسان هذا في أي في أي هل لل يعني للناس هذه بدي يعني تدرين بالشيء هناك تدرين بالشيء بيتحرك في غير من هذا يجيب الليل ما هو سابر يجلي لحدة من هذا يجيب الناس ما هو سابر يجي واحدة بالشيء هناك متحرك تدرين بهناك من يدبر هذا الكون وعاد بيدبره ما يدبره عشوائيا يسوي كذا لما فيه من في للناس هذا من ليل ونهار وفي حياه الانسان وفي حياه كل الحيوانات معها يعني في كل عالم الحيوانات بتلاحظ اشياء عجيبه واشياء غريبه والله هو المدبر لهذا كله ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض كل ما خلق الله في السماوات والارض هذه فيها لايات لقوم يتقون فيها ايات الناس يعني هم حق ينتفعوا يتقون يعني بينتفعوا ويتدا ويرجعوا آجة. يعني ياه ويرجعوا يفعلوا ما امر الله ويركم ما حرم الله هم هذا آيات لهم اما ذورك الناس ذي ما بيرضوا ينتثلوا امر الله ما فيها آيات في لهم لان ما بيستفيدوا ما بيستفيدوا ولا بيتعبروا منها ولا بيتدبروا منها ما هم هم يقولوا ما هم خزي لكن ما ايه الغوا عقولهم ما بيفيد هذا العالي اللي بيتامل وذي بيفكر وذي بيرقى بيحاول إنه ييجي يرجع إذا الحق هذا الذي بيجي بها يعني يستفيد من الآيات يعني إذا إحنا في كل شيء أشياء عجيبة في مخلوقات الله الإنزال كل ما مل كل ما مرنا الله بيتطور بيتطور فكره بيتطور في العلم في كذا لكن بيرى عظمة الله يرى على الله بل بيحاول يستفيد من صنع الله. يعني أكبر المشاريع وأكبر الأشياء بحالهم أن يستفيدوا من الإنسان من الإنسان من الحيوانات. تعجب بيقولوا لي البرج في بارس برج كبير سواء حديد يعني جمع عالية من الحديد قالوا انها إيش يعني بيقولوا معلم الفرنسا هذا البرج كيف سأدي ثمة؟ قال يعني ررثمة على أي على عظم الإنسان راح تركيب العظم وتشكينه ورجع من التصميم هذا ثمة هذا يلصق حاول يسوي مثل مثل ما في عظم الإنسان ربما عظمة الفخذ بيستلمه من أشياء في في في البشر في المخلوقات يستلهموا أشياء ويدروا وفي الواقع ما الاشياء بسيطه لكن بتدل على إيش قدره الله وعظمه الله اذا في كل ما خلق الله يعني ايه يكافئ الناس وكل ما يجازم يسمع لك ولا يعني ما يجازم يعني ايش يخلق ذبابه ولا بعوضه نامسه والله القادر على كل شيء ويفعل كل شيء الانسان ما بيشتروا يتحكم فيه نفسه فكاهة جسم الإنسان كله يتودد في حاجة من خلاص بدي في حالة نفس ولا ضعف ال لا في الجهاز الرئيسي المعدة ولا كذا بقي خلاص بيودي في حالة في يعني المعرض يتأمل أن الناس يدرون ربه هو المدبر لكل شيء والمحكم في كل شيء وال يعني المتولى لكل شيء يرجعه إليه ويعرفون إنه هو ذي بي ينفعهم وذي باضررم ما بيدل على ما يفهمه ويجعل العباد له لا يعني ولا لا تكون إلى غيره الى هنا. والله والله. والله. <تصفيق> سورة يونس. ها سبعة. ها ستة. أول الصفحه صفحة مكان تسعه إن الذين لا يرجعون كم يرقى معا ها سبعة ها ها ها ها ها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 فذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون قال الله تعالى عزيز الله من الشتابين الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا عنا مفروض المؤمن يرجو لقاء الله يرجو ويحب لقاء الله ويتودع لقاء الله لأن لقاء الله يكون فيعود عليه بالاق بالمنفعه المفروض في المؤمن ان يرجو لقاء الله لان فيها في كل الخير لكن غير المؤمن وهو المقصر المقصر والمعاند والذي هو الذي يعرف من نفسه انه مخالف لله لا يرجو لقاء الله بل يخافه او بعضهم يخاف لقاء الله وبعض ينكر لقاء الله وقال إن الذين لا يرجون لقاءنا فذي لا يرغبون في لقائنا وينكرون لقاءنا ولا يعملون للقائنا أي عمل هؤلاء قال ورضوا بالحياة الدنيا كأنها هي السبب في ذلك اطمئنانهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها كأنهم رضوا بالدنيا بدل الاخره خلاص تركوا الآخرة ويكفيهم الدنيا فاطمئنوا بها يعني استدروا فيها كأنهم باي يجلسوا فيها واصل كأنهم لن ينقصها على أي شيء حتى كانهم لم يتركوها فإذا بيعملوا أعمال فعنهم لن يموتوا يعني كأنهم مخلقين <تصفيق> قال أولئك جائزا إن الذين لا يرجون لجاءنا وربوا بالحياة الدنيا واطمعنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون غافلون عن إيه؟ عن آيات الله وعن وعد الله وعيده وعن تكاليف الشر وعن ما جاء به هذا الدين هذا لك أولئك مأواهم ما النار يعني مصيرهم إلى النار بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم يعني في هذه الايه يعني فيها يعني لاحظ واحد يقول ان الذين لا يرجون لقاءنا فيها تنفير من هذا وحين يقول المؤمن يعني المفروض ان المؤمن اذا يكون محب لقاء الله يعني نحن نحب لقاء الله فالشيطان يريد ان يكرهنا بلقاء الله ويخفنا من لقاء الله ويجعل فينا الياس من لقاء الله و يعني يعني يجعلنا يزرع الخوف فينا من لقاء الله لكن الخوف هذا بحيث انه لا يثمر فينا خوف بحيث إنه لا يغير في أعمالنا ولا في حياتنا يعني نخاف من الموت نخاف من نقاء الله ولا ينفع فينا أن نحن نعمل يعني نصلح ما نخاف منه لأجلة يعني من المفروض من المسلم إذا خاف من الموت يخاف من أن خائف على نفسه إيه من جهنم لا جواه في الجنه إذا ما المفروض إذا كنت على نفسك اعمل أذن يعني أعمل حتى إيه حتى تتجنب الخوف اعمل ما أذمن لك إيش السعادة والنجاح في الآخر المفروض إن الخ الخوف الأكبر في المؤمن هذا أما إنه يخاف الموت يعني ما يعيش قرب الموت مهياً طول عمره هو خايف من الموت ولا يشيل الموت يكون يعني كان الموت بدو أكبر كاردا لا والخاف من لقاء الله يعني المفروض إن إحنا يعني نحب لقاء الله وندرن الله عا يعني عدل ورحيم ما يشتري نعيم ما يشتري إلا كل خير ولا عدي نصدق إبليس في آله هل يعني زرع فينا اليأس يخلي يعني بيخلي بعض الشباب وبعض الناس يأس إن عذابه بيحكم على نفسه بأنه الجنة خلاص إنه الجنة حتى البعض بيقول قدنا الجنة ما قدنا في كل مرة بيجي فو العدد زايدات عن نفسه كذا لا عن نفسه كذا خلينا قدنا ما عبء مع الزيادة من إيش يعني إبله يستفز في زيادة حتى بعضهم بعض الشباب يرجئ اسمه ده بيقول هم ما قدنا الجنة أول شيء يخوفه إنه الجنة ويورط في بعض المعاصي وكمان بده في بعض المعاصي بقع يخليه يقول ايش يبي يخليه ما دافع باله يقول ما دافع انا يعني هو ياخذ فائده على في كذا وفي كذا مش كذا يعني يرتاح له دي جهنم جهنم وين ما دفع المعاصي وهكذا حتى يفقد باب الاهل يعني يفقد العودة طريق العودة الى الاهل الى الهدايه فالمفروض اذا الخوف احنا نخاف الله ونخاف الجاه هذي جعلنا يأثر في, في عملنا هذا يعني قال عجبا يعني كلام أمير المؤمنين لا عدحف أحفظ ما حفظه بالناس يعني إن الإنسان يخاف الموت ويبقى على ما يخاف الموت لعجله الب وهو البشر يخافون الموت ويستمر على ذي يخافون عجله يعني يخاف الموت لعجلة تقتصر ونستمر على ما بخاف المصل اجلس ما نفع بهم والمفروض ان نحن نعتقد ان الله رحيم وان الله كريم وان الله لا يريد لنا الا كل الخير ونحاول لا نتجنب سخط الله بان نرضيه وان نفعل ما نستطيع وندري ان باب التوبه مفتوح وباب الصلاح مفتوح في اي وقت في كل لحظه فنرجع الى الله ونصلح حتى نكون ايه نرجو لقاء الله ونحب لقاء الله فإذا كنا يعني ان نحن إنسان في لا هذا ومن أحب لقاء الله حب الله لقاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهن الأنهار في جنات النعيم الذي يعمل الصالحات يعني إن المفروض الإنسان يتقرب يعمل اي حاجه اي واجب يفرح يلتزم به وهذا الامتثال هذا بياثر فيه بيزيد في الصلاه يزيد من صراحتك يعني ابي استحياء يعني مثلا بعض الناس يقول ها لا ما جهد التزم حاول انك يعني ما جهز افعل كل الواجبات على الصلاه يعني الصلوات وكذا وكذا ولا اتكلم ولا اكل ولا ولا حاول ان تتدرب بما استطعت تفعل ما استطعت من الواجبات وتترك ما استطعت من المحرمات وانت عندما تكون عزم وجد في هذا الطريق فيوفقك الله فيوفقك الله إلا ان تثبت على طريق عهد الطريق المستقيم حتى تتجنب كل المعاصي وتفعل كل الواجبات هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى يجب يكون الانسان براحه اشكاراته والاختلافات او مدري ايش ما يعرف هو يعمل بهذا الراي وهذا الراي تحمل بجد انها يعني انها الحق واعمل بجد يعني حاول ان تطبق بجد على متنسه وأن يكون تطبيقك هذا يعني لله والله بيوفقك للطريق ويدلك ويرشدك الى طريق الهدايه الطريق الى الجنه هذا معنى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات آمن وصدق بالله وعمل الأعمال الصالحة هذا قاله يهديهم ربهم يهديهم ربي يعلمهم الطريق إلى الجنة يهديهم إلى الجنة يهديهم ويوصلهم إلى الجنة هذا قال يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار يعني يعني إلى أهل هناك تجري من تحت يعني يهدينا إلى مكان وإلى الجنة التي تجري قال بي بي من تحتهم الانهار إذن يقول يهديهم ربهم بإيمانهم يعني بسبب الإيمان اذا الإيمان بالله والتقرب بالأعمال الصالحة بيزيد الهداية بزيدك هداية وتوفيرك إلى طريق الحق الذي يوثلك إلى الجنة فالله تضمن لنا يعني أنت إشعى إلى الله اصلق في نفسك غير في نفسك حاول أن تغير أي تغيير للصراح والله با يساعدك با حتى يوصلك إلى, إلى النجاة لعظام قال يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم يعني يهديهم إلى جنات النعيم حتى يكون هناك محل الراحة والسعادة الأبدية و وقلنا بأكثر ما يصف الله الجنة بهذا الوصف أنك في أشجار تجري من تحتها الأنهار يعني ومياه كثيرة تجري من تحت هذه الأشجار وهذا يعني منظر أعتقد أنه أحسن ما يعيش الإنسان وأحسن ما يعيش فيها الإنسان ما يتمنى الإنسان لا أن يعيش في منطقة هاتف يبقى به منطقة كذا ومستمره على هذه الحال ولا بالنسبه الإنسان فيها مكروه فينا كل ما يحتاج اليه يعني بيكون قبل السعاده وكل ما تخيل من راحه يعني او من نعيم او من او من يعني اشياء من ملذات فعرف ان هناك افضل منها فيها اشياء ما تتخيلها من الراحه واللذه ومع مع ذلك تكون دائمه دعواهم فيها اذا هؤلاء المؤمنين الذين امنوا بالله وعملوا الصالحات يهديهم ربي ويوفقهم ويعلمهم الصواب ويثبتهم على على الطريق المستقيم حتى يصلوا الى الجنه دعواهم قال فيها سبحانك اللهم في قال اصحاب الجنه يكون دعواهم يعني دعائهم حين يدعو ربي وينادي ربي يقول اللهم دعوان فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم يعني سبحانك يا الله منزهك يا الله كذا يقول واحد يقول عبد بيعافا قلنا وعباجي له ثواب ولا ما يجي في الوضع ان الجنه بيقولوا ما عدا دار تكليف احنا الحين بيقول الانسان مكلف في الدنيا مكلف تكاليف يجيب عليه العمل فيها او العمل بها في, ال... في الاخره ما حد شيء تكليف وهذا يعني ما بلا دار سعادة دار راحة ما عمعك اي ما عدا مكلف بأي عمل ما عدا واجب عليك تعمل شيء ولا هاتم تنعين تتلذذ وشتمتع والله با يوفر لك كل ما يعني كل متعة وكل لذه كنا اشياء ما تتخيلها من الراحة واللذة وتكون مستمرة اذا وش يقول دعواهم بها يعني بيدعوى الله سبحانك اللهم ولا دعواهم سبحانك اللهم ليس عبد الدعاء في قال يقول الإنسان كيف عبد الدعاء في الجنة ما ليس شيء الشيء تكليفه لعد جاي ثوابه قالوا هنا دعوان في يعني لأن أصبح شيء من الأشياء التي الأشياء يتلذذ بها الإنسان من دخل الجنة باكن يتلذذ ببعاء ربي يعني باكن يرتاح يجد فيها لذة ما بيقول فيها يا الله أو سبحانك يا الله نجي يعبد ربي ونجي للثواب ولا جل ربي يرضى عليه ولا جل ربي يسوي له شيء لا بيقول لني بتلذذ بهذا الألفاظ يرتاح نفس النطق بها فيه به لذة إذا ما فيها تكليف ما فيها في الجنة فعين يقول دعوهم من ربي ربي فالجنة شيء نبلي يتمتعوا بهذا الألفاظ يرتاح بهذا الألفاظ ينسوا و يفتاحوا بهذا الألفاظ فيها سبحانك اللهم سبحانه يعني ننزهك اللهم يعني يا الله يقولوا الحجف يا ورجح بعد بدلوها بالميم اللي في الأخير اللهم اللهم هي معناها يا الله يعني سبحانك يا الله يعني ننزهك يا الله عن كل ما لا يليك وهذا قلنا لكم أشياء من الألفاظ التي يتمتع الإنسان وثلذت بالنظر بها فإذا أنت بقى يقول المؤمن هذا والله يجعنا من هؤلاء أن كنت يتمتع الإنسان بهذا اللفظ يرتاح يعني أنت تقول بلجلك ترتاح هذا أعوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام التحية فيما بينهم تكون سلام يعني ما في جبه ولا يعني لا يوجد مشاكل ولا يوجد سب ولا يعني تحيتهم بها قال إيش سلام يسلم بعضهم على بعض يعني حتى يكون يعني كل شيء فيها جميل الناس تتعايشون في راحة وفي في سعادة أو في محبة وفي يعني لا يعني يكدر عليك أي شخص حياتك لا يكدر عليك حياتك ولا يضيق عليك حياتك حتى بال يعني بالصرخ أو يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمه، ما يسمع فيها صياح ولا مشاجدة ولا مشاجرة، ولا يسمع الله كل خير. جاهز حييتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين يعني بيختبر أدعيةهم بقولهم الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم اجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في ضغيانهم يعمهم هنا الآية تجلى شيء من التأمل لفهم معناها لكن المعنى الإجمالي إن الإنسان يدعي احيانا بالخير وكما دعا الإنسان بالخير يجب يجب وفي كثير من الحالات يعني يستعجل صورة الخير في اكثر في الله بعجل الخير لكن واحيانا قد الانسان يدعو بالشر يدعو اذا يشرب يصل شر اما هو يعني هو شيء من يعني البلاء ها الانسان بالشر انه يدعي بالشر عليه وعلى أقارب له وعلى من يحبه لكن الله سبحانه ما بي ما بيعجل يعني إذا دعا الانسان بالشر على نفسه ما بيعجل الله القبول هم مثلا ذولا المشركين حتى المشركين كان يدعو الله يجيبهم ايه يحقق لهم الخير فاذا دعاوا قالها يلا ابدا بعذاب يدعون الله يصيبهم بعذاب ما استعجل الله يدعو بالعذاب ويدعوا بلأش بل بل مثلاً ب... بل بل أو بنحوها ما الله ما بيأس ما بيستجيب الله يعجلهم ولما لو يسوي كذا قال ولو وإيش لو يعجل الله الناس الشر مثل ما بيفعل عند استعجالهم للخير وهو إن يعجلهم الخير لو قضي عليهم عجلهم ومتى كنت عليهم على ما بيدعوا على أنفسهم ويدعوا بالهراء الله رحيم في البشر يمهلهم وحكمه الله هكذا انه يمهل ما ان يكون عاجلا بالعقوبه وانه ما يفعل لا يفلحن عندما يدعو بل... بل... ان الله بل... يعني بالخير يعجل الله لمن الخير واذا ان الله عجلا بالشر بالموت بالكوارث بالعذاب ما يستجيب الله ولو يستجيب الله قال نجيب اهلكم ربي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير مثل ما بيستعجلوا تمام لكن احنا بنفهم من انه يعجل ما الخير يعني ما بيعجلهم من الاستعجال يعني كان ماوي عندما يعني حتى بعض المفسرين يفسروا استعجال قالش بيقولوا مثل, مثل او ولو عجل الله الناس الشراء استعجالهم بالخير قال استعجالهم يعني تعجيله لهم فسر استعجالهم بالخير يعني تعجيله بالخير لأن معناها كذا يعني لأن لو يعجل الله مثل ما بي بالخير إنه ما يقول عجل الله ما كان من ما بيستعجل يعني مثل ما بيستعجل بلسان النبي حتى بيفهم نعم نستعجل الخير وان الله بيعجل نعم وهنا لو عجل الله لنا الشر اذا نستفيدنا بيستعجل الشر اذا الناس بيستعجلوا الخير ويعجل الله الخير ويستعجل الشر ولا بيعجل الله الشر مثل ما بيعجل الاشر الخير والله لا بيسوي كذا لا بضيع اليهم اجلهم قال من يريد ان يعني ايه انهم يقول انهاهم على ما حين يدعو بل ايه بل مصاعب وبل عذاب لقد قضي إليهم أجلهم لكن الله يمهلهم لعلهم ايه لأنه ذاق الله أجلهم وأناهم فوج معهم يعني جهنم فالله يترك لما الفرصة ويمهلهم حتى يرجع إلى الله وفلحوا ايه اعمالهم حتى ينجوا يعني ينجوا أنفسهم من, من جهنم قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي الأمر لقضي عليهم أجلهم إذن معناها نحن ما بنعجل مفهوم هذا الكلام لا, نعجل لا, لا يعجل الله للناس الشر أو لا يعني ذات تعجل الناس الشر فإن الله لا يعجلهم بل يذرهم يتركهم على حالهم ويمهلهم فنذرهم فما بعد قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمحون لا يعني بيسبب هم نستعجل يعني هم ما نعجل بستعجلوا الشر وما عجلناه فنذرهم فنتركهم على حالهم يعني يعني وفي طغيانهم ولا نعاقبهم عليه ولا نعجل العقوبه نظرهم في طغيانهم يعمهون فذي في خير ويتوفق با يرجع وذي ما في خير ولا في عيش عمل فما بلا بايجيز ويستهل إذن هذه النعمة التي آهل الإنها الجزء في الواقع يستفيد منها من يعني استغلها بيستجيد وذي ما يستغلها بيتكون عليه وباء فنظرهم في طغيانهم يعمهون اذن الحين الواحد مثلا يستعجل واحد المصيبة ولا يفعل واحد شيء تبع المصيبة وربي يتركه في يدري إن عنا إعمال إنه يرجع إلى الله ما هو يدري يقول يقول على ابليس عليه بليش يقولها ما بخله ما عادش لأنك ربي ما سبرش ولا عجل عقوبته في إن مسألة السهرة يرثك ويرتكب صيام ثانيه في ما جاء مصيبه قالها ما هي مشكلة. نحن ربي جعل هذه الدار دار انتحان ما يشتي ربي ما بلا يفعل واحدة المعصية وعاظب عليها ما مجعلها دار انتحان جيو قدي دار عقوب وما بلا تفعل المعصية وعاظبت ربي عليها يشتي نجو معك حرية وانت ذي تختار اما تعصي ولا تعصيه ولا قطع بحرية ولا يجو بشي اجبار له لأنه لانك اذا اخترت بنفسك الطريق الى الجنه اعزك واكرمك وجعلك اجر عظيم ودار كرامه تستحق لانك خبرت انت واجتدت هذا الامتحان واذا أنت انت عذبك وجعلك اجر دار مهانه لكن هذا يعتمد على انك مختار اما انك لا تفعل معك و تعذبك على كل الناس بس واصطنع جاهم من دلح. الحيوانات جعلها دار امتحان يعني من الإنسان مخير بين فعل الشر وفعل الخير وخلاه يستطيع فعل الشر وفعل الخير لو حصل ما حصل حتى في لو كان الناس كلهم مسلمين وملتزمين ودولة إسلامية وفيها إقامة لعادل الله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا يبدو يعطي بها يسفر يعطي الله مكنا من المعفيه إذن هنا أن الله أراد أن نختار أن كل واحد يمحرية اختار الخير أو اختار طريق الخير أو اختار طريق الشر على حسب اختيارك تتحدد مستقبله إما ان يكرمك الله ويرفعك إلى اعلى الدرجات أو يحطك بالحظير على حسب عملك على حسب إرادتك وقوتك وعزمك وامتثالك لأوامر الله ولو قال فنذروا الذين لا يرجون لك أنا في طغيانهم يعمهم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره ما راك لم يدعنا الى ضر لمسه كذلك ذئنا للمسرفين ما كانوا يعملون ما الله عن, عن ضعف الانسان وعن جحوده ومن جحود يعني يعني وعن جحود الإنسان والله في, الوادع بيجعل في ما جاء للإنسان ضر مشكلة مرض خوف كثير يرجع صلى ربي ويضع في كل الأوقات ما حد ما يحتاج حد يصحف ولا أيضا وإذا مسى الإنسان الضر فأنا كل إنسان أي إنسان إذا مسى الضر دعا ربه دعانا لجنبه وهو مسجح مبقج دعانا لجنبه قال جنبه أو ضاعدا أو ضائمة في كل حالة بيواصل على الدعاء في كل الحالات وهو يعني إما يكون معنى هذا المعنى أن في كل حالة ربي إربي ومستوع يالله يا يتوجه إلى ربي بالدعاء وهو جالس بيدي ربي وهو قائم بيدي ربي وهو ماشي بيدي ربي وهو جالس يعني واقف بيدي إربي وراقب بيدي ربي وهو ماشي في أصل يطلع على ذا هو إذا فيه ضر فأن هذا هذا معنى وبعضهم يقول سواء يعني سواء هذه هذه هذه ما بيستر لا هو إيش يعني مطيع بيدي ربي في هذه الحالة ولذا وحتى إذا بيوعدهم مثلًا بيوجارف ما بيسترون يجوم بيدي ربي في هذه الحالة المهم إن الإنسان عند إصابة الضر بيعرف ربي وينتبه ولا بيشتاي هذا حتى قلنا لكم في المشركين كما أصابتم يعني كما يعني إيش أظلم عليهم الامر وما عاد كيف يخرجون من المصاعب رجعوا الى الله حتى ما يمكن لا يقدر الواحد يقدر يجي يدفعونها لان احنا فيها قدره كذا من بالله قلنا المتحكم بالامور وانهم هذا قال لكن مشكله فلما كشفنا عنه الضره هي مجرد لما بمجرد ما نكشف عنها الضره مرك أن لم يدعونا إلى ظر المسا ما شاء على حياتها الاوله ونسي وقال له ما جاء ولا ما يدعى ربي يعني مع ان الإنسان عندما يدعى ربي يدعى ربي وخلاص خلاص يسبر و يصلح يغير يحول يا الله شفيني من هذا مرضنا بسبر يعني بصلح و بسوي لما الله وتركه ومثل ما جاء هذا الذر ما هو قلنا لكم المرض مثال أمثلة كثيرة غير الخوف في الحروب وخصوصا الحين تشتد الحروب كيف الناس اليوم بي يعني بيدعو ربي ويتوجه وخصوصا الخوف الشديد نجي جو وحين جون مريح نقبض أقعوا وبخاف شديد ورجع إلى الله وداعي ربي ومتلا متذكر يعني بقلب يعني وضوء وتوجه الى الله ودار رب ذبا ينزهه ومبلغه لما يرفع عنا ربي هذا يعني الخوف وامنا وزينا يعني حتى اننا في يعني حرب كثير منا ما بيعرف الله معك وارث اذا جاله مرض ولا جاله حرب ولا جاله مشاكل ولا جاله اي يعني اي مصيبه بيسمه فقال كان الإنسان هكذا، إذن هذا من ضعف الإنسان، ومن أهل يعني، والمفروض إن, أن الإنسان ينتبه وتلفه هذه النقطة، فإذا دعا ربي وخرجه ربي من هذه المشكلة، فلن يكون يدعيه، ولو ما عاد في الظاهر، ويستمر في دعاء الله، ويستمر في التوجه إلى الله، ويتقرب من الله حتى في الأذى، في الأوقات التي لا يكون فيهاش عليها، يعني التي يكون خاليا من المصاعب، فإذا حتى انها هي يعني ربما ان المصيبه الله خلها فيك فسولك اذا ما اذا اقدم في كما غفل الانسان خلى يجي له والله الله يمرض الله يجي له يجي عنده جاوي له فايده له كان يرحم بها على فكرها ولا قرانين ثاني يو عارف في اسيا ولا اجي ولا انت يعني لا اهي عن الطاعات ولا هي عن الواجبات ومن شغل في الدنيا ومن همك هناك في عمل وفي مجال مرضى وذهن درن عبا يصبر يلحق صلاه عبا يصبر يراحي ولا احد الناس في الواجبات وكذلك الخروف مع الأمان قد يقفل الناس وقد يتعدى بعض على بعض وقد يقصروا في واجبات هي بعض من بعض معافي وكما قال خاد يربي سامح يربي يحبوب الأهل هذا في جي كأنه من اللي إحنا يصطلحنا يعني كأنه لو بالصلاح الناس ما نحصلن هذا ما مخله يا ربي هذه الأشياء تحصل الم تحصل تصل لكنها ربي بيخليها لأن فيها مصل على الناس إذا هم ما مرضى وهذا الإنسان يعني إذا بسبب بعض الناس بسبب بعض الناس بيجي لهم هذه المشاكل لو ينتبه الإنسان ويفكر بعقله حلاوي يدري انه يتسلم ويعمل بأي ما أراد الله ما امر الله بيسرق ما حرم الله قبل يجي لها مصيبة ونبأ إهلم من المصاحب لو يتحلل البشر هذا والناس يرجعوا إلى ربي ويصلحوا اعمالهم ما مجالهم مصاحب ما مجالهم جد ما مزلة يعني مجالهم خاذ يعني عندما يرجعوا إلى الله وَأَلَّوْ اَشْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْكَيْنَاهَمْ مَا أَنْ غَدَبَكَ الله في أهل الكتاب يعني لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ونفتح عليهم ثبوت لو يؤمنوا واتقوا لكن يعني خائع في الإنسان ربه والرب بييجي إن هذا الإنسان مسير يعني قد مسير إلى جهنم، وإن الإنسان هذا بيخسر طريق جهنم، بيحاول ربي إنه يرجع عن هذا الطريق، يابله مشكلة إذا بده يرجع، يمر الله يرجع وينتظر، يابله مصيبة خاف أي حاجة يجيله وينتظر، فإذا كان سهل في طريقه إنه يحب هذا إذا المفروض إن إحنا إيه يعني حتى معنى المخائب يعني إذن المفروض أن الإنسان يستقيم وبإيس حيث سعيده كريمه وإسلام من المشاكل ويرتاح يوفر الله الله الماء والارزاق والثمار وكل شيء فإنحن قلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني حين جاءوا بإعصاب عاقبهم الله بالجد وعاقبهم الله بيقول في الأموال وقل في الأبناء ما استغفروا ربكم إنه كان عفارة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهراء وإذا كل ذاواه تغفروا ارجعوا إلى ربي إذا يعني حد في عقلك من الله يعني جعلك يعني إذا أصلحت النفث أو لأن البشر أو إذا أصلح إذا أصلح المجتمع عاد الله عليه بكل خير هذا أم فإذا حصل فتاة يعني ايش يعني خل الله حتى ما بيجيب الايش مصايبه، أحياناً يخلي المصائب تنزل عليك وأحياناً يجيب المصائب أحياناً يخلي المصايب تنزل يخلي البعض يظلم بعض مع ذي النعم حتى يكون فيها ايش يعني ما هنا اللي يفعل المصايب بعضها مثل يذهب فعل بشا مثل ما يحصل ان احنا تعتدي دولة على دولة ولا على جعب فالله خلّهنا ما منعهم بيقولون والله قادر على أن يمنعهم، لكن حين يجوب به الفساد، في زمن المفروض أن الناس إيه؟ لو كان لو كان تجنب الناس الفساد، لو كانوا يعني لو كانوا صالحين، لو كانوا متكين، كان لو رفع الله عنهم، هذا البراء، لحفظهم الله، ما كان الله معهم، لسالم كل خير، لسالم كل خير وكانوا فيه إيه؟ يعني يعني كانوا في في نعمة كبيرة. لكن إذا هذه الجرود وهذه المصائب بيجيل الإنسان يرجع إلى ربي وقال الإنسان مصيبة ورجع الى ربي وقال برجع له ومنج لكن من ضعف الإنسان مجرد ما يرفع الله البلاء عنه ويرفع المصيبة عنه أين ورجع في حالة هذا الأمر والنسيان واليعني وهذه مشكلة المفروض من أن ينتبه لها ويحذر منها. فان اذا غفلنا ما كشفنا عنه بالله مره كان لم يدعنا الى ذرى المساء الحين يقاول يقول شكون ولا يقول حاجه الحين تنبع واحد يتعاونه وجا جده ولا يقول لك ولا حتى يتسلم ولا يشكر كان هذا يمشي على حاجه الاول او حاله من الغفله والاسيان ولا مثل ذل ما دعانا وما اعوننا ليس ما ابي هذا ولا ابي جاب الرب ولا علي هذا على التذوع فذلك ذوينا للمسرفين ما كانوا يعملون نحن المفروض إنه لا يحصل هذا الأمر من الإنسان يعني كان المسرفين جيلة تعرفها حقوق تدعي ربي وتضرع إليه لما خرجك من المشكلة ومن الضرر ومن المصيبة وكلب تنزمك صراح ما أعرف أنت لا ربي ولا يعني كان تستحق نجيلة كاربة لكن ربي حليم فعز ديم هل. ويقول ليس لا عجفة إذا بدك ترجع فالعاق القديس ستفيد من الترف هذا حين ما عاجلها ربي بالعذوب أنه يستفيد ويرجع ويتامل ويرجع وذيه غافل وذيه با يستمر فاذاو بل الشيطان با يضحك عليه لما يرتاح ويقدر إن في آن الطريق حين ما هذا ربي مصيبة ولا هي معظم الناس كذلك حين سلم من المصيبة وسلم من المشاكل اللذبار الله لا يكون ربي راضي عليه ما شاء الله ربي راضي عليك لا قد يوم صاحب هي ما يجي لك شيء قد يوم صاحب الله ما نزع بيك هب لك جرب هب لك. لك ترجع ما رجعت لك جرب ثاني ترجع وما رجعت ثاني ترجع خلق ما عبي عاقبك ولا بيعدي يعني ايش يسجي لك مصائب ولا ما نزع بيك فهذا وانت قد والناس ون يفهموا إن أعمال نتابر هذا يضحك عليه بليس إذن زينا كذلك زينا للمسرفين ما كان يعمل بيرتا على اعمال لم عندي مناساب ومعناه معافي واجبر دعونا الحين ربي ما يعاجلهم بالعقوبه ويقولوا ما احنا ربي راضي علينا ما ما ما ثوالناجي ولا عاذبنا ولا ومنعم علينا يعني انه راضي علينا لا ما هو راضي اذا تعافي لنا هو راضي اذا كنت عافي لله وربي منعم عليك ولا بيجعلك لك عقوبه فدري دنينا الشهر من الله قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد قوم المجرمين قال قد أهلكنا يعني لو تلاحظوا ولقد هذا يعني من التغرب لقد هنا بيقولوا كسم يعني ربي بيقسم بيتحلف تحلف للبشر لقد أبهم لي لم يزروا ويقتنعوا ايتحلف لك ربي يقسم ربي قال ولاك اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا يقزمنا لما ظلموا الـ يعني الـ الامم الماضيه كانوا لم لما ظلموا واستمروا في الظلم وحاول الله فيهم كل محاوله وما نفع فيهم واستمروا في المعافيه واستمروا في البعد عن الله حتى عرف الله يعني يعني حتى يعني حتى يبين ما عزم ايش ما عزم غير انثياك الطريقة بايبقوا على كفر الله خليهم ربي دائم لا يقعدوك في فرزه ف لا اجل لا خلاص خليهم ربي ويعطيهم مهله ربي مهله ربي لعل ترجع في بنت ما تستمر وتكير انت بلا تستمر وتكيف على عملك وعندك الرضا ما بلا رضي رضوان من الله انه راضي عليك وانت عافي الله اذا ما عبه فائده في اماله في أجل الله العقوبة، فقالت أجل الله العقوبة لكثير من الأمم في زمن الأنبياء السابقين قام عاد وقام نوح وقام صالح أجل الله لهم ليه؟ المخالف الدنيا لأ واحد عجل الله لهم؟ حين من حين يقول يعني ايه يعني لما تبين أنهم خلاص لن يؤمنوا، فإذا قال الله ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا حين ظلموا وجاءتهم رسلهم قال هنا وجاءتهم رسلهم الجمله هنا حال يعني ظلموا وجاءتهم رسل ظلموا وقت مجيء الرسل اليهم والتنبيه لهم ظلموا في هذه الحاله فلما ظلموا وقت مجيء الرسل اليهم احلكناهم وما كانوا يؤمنون ما يعاد الحب ان ما عاد يمكن يمكنهم فلذا اهلكهم الله اذا اذابه الله اذابه لك ربي ويجو عاصي لله ويجو علم الله أنه باقي قعد يأصيه لله وخليه ربي لو يتخلط أنه باقي قعد يتخلط في معصية الله أنت بسول هذا الأمر يبدأ الله عالم معه خله خير له حين يموت الإنسان وهو الله لله الله تعلم أن هذا إنه لن يرجع إلى الله وأنه سيستمر معصي في معصية الله حتى لو جلس لو تعمر لو يعني ايش لو اتقبت لا يقعد ايه في ربي فإذا كدو خذات بيدان يستحق ان يتحذب له يقعد يتخلق على استمراره وعلى هذا الأشي فربي برجع يعذبه ويقعد يتخلق لأنه ما انا بعض شيء فالعذاب برجع يتخلق علىه مثل له انه بطيء لأيش في معثية الله قال ولقد اهلكنا قرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتم رسلهم يعني حين ظلموا وقد جاءتم رسلهم بالبينات والاشياء الواضحه ومع ذلك ظلموا فاخرتناهم وما كانوا ليؤمنوا ما جاءتم حقهم يؤمنوا اخرين كذلك نجزي القوم الكائن المجرمين يعني الذي لا ينفع به لا امهال ولا مصائب ولا شيء برجال عبد الله عروضه نهلكه وهذا فيه تهديد لأهل مكة أو لمن أتى إليهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن رفضوا أهل الدفول في الإسلام يحذرهم يقول لهم برجع إذا ما إنقشتوا ورجعتوا بالدين ورجعتوا إلى الله باجي لكم كدتوا ربهم على الأمم السابق يقولهم الله وإيش ولقد أهلقنا القرون من قبلكم فإن جبوا أنتوا اذا هذا الآية فيها تهديد لمن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قلوا لقد القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل حين ظلموا وجاءت الرسل إليهم بالبينات الواضحة وهلكوا يعني رفضوا وظلموا أهرقناهم يعني وانتوا آيه بايجين لكم ماذا فانتبووا وارجعوا الآن قبل ايه قبل أن يهلم يهلككم الله ثم قال كذلك نجد لقوم الظالمين كذلك نجد مثل هذا الجذاب نجد لقوم الظالمين يعني فأنتم إذا ظلمتوا هذا لمن كان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله فانتوا إذا ظلمتوا فانتوا نجدهم لأن هذا عادتنا مع الظالمين نحن بالنحلة كم إذا ما نضع فيهم نافع واستمروا في ظلم الناس ثم جعلناكم... ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون كان هكذا بالنفع يعني الامم هذه قبلكم لما ظلموا وعثوا وما نفع فيهم وقد جاءت الرسل إليهم وتعثهم إلى إلى الله بالبينات بالادله الواضحه وظلموا ورفضوا أهلكم الله هذا حادث الله ورجع جعلكم ربي بدلا جعلكم متمكنين في, في الأرض ومالكهم في الأرض ومكنكم يعني في محلهم إن ذعلت ما فعلوا حصل لكم ما حصلنا إن ظلمت وكذبت هذا الرسول وما رفضت لنقياد له ربي با لكم بعقوبة لأن هذه حادثنا ثم جعلناكم خلائفة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون سألووا ما سألوهم سألوكم التثوامذ لهذه أعذبناكم أنكم سألوكم ما سألونا منكم وإذا دفل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أَوْ بدله قل ما يكون لي أَنْ أُبَدِّلَهُ من تلقاء نفسي إن أتبع إِلَّا ما يوحى إلي إِنِّي أَخَافُ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تابلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون قال هؤلاء الذين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وإذا أسلأ عليهم آياتنا بينه قال, قال الكافرون الذين لا يريدون لقاء الله ولا يريدون لقاء الله قالوا يأتي بقرآن غير هذا هذا لا قرآن غير هذا عند يعني بان بان لنا قرآن, قرآن غير هذا وهذا مغالطة بل يعني مغالطة ذكية منهم قالوا هذا قرآن ثاني وإحنا بنت ماذا ما بلدي فتى فينا ودم أبائنا وأهلنا هذانا قران ثاني لو جاء الرسول لو يعني لو الرسول كاذب وها وها بقرآن ذا يقولوا هاي بلا منا ما هو مربي هذا ما من تلام ولكن لما كان نبي على حق قال إيش الله قال في القرآن غير هذا أو بديه قل ما يكون لي أن أن أبديه كل ما يكون لي أن أبديه من شر كايف ما هو ذا أبديه من نفسه من جحنه فيه إنه ما هو مني هذا كلام ما هو سابر أبدله ولا سابر يسوي في شيء ولنا أصلا ما أستطيع ولا أقدر على مخالفته إذا قال لي سوي شيء عادم ما أنه يجي يبدل وغير قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي قال ما لا أبدله ربي أنا لا أنا تابع تابع لله ما هو بيدي الامر إن اتبع إلا ما يحاء ما بن يعني ما أتبع إلا الأذى إيه بيحيي إليه ربي ما بنجي إلا بيج ما جاء به الله ما أزابر أسوي شيء ما قد أمرني به الله ولا أقول أغير وأبدل ما هي من أذى أشياء ما هي من إيه ما هي من بطني ما هي من سعي حتى أغير وأسوي هذا ما إلا من عند الله إن أتبعوا إلا ما يحا إليه إني أخاف من إن عصي ربي عذاب من عظيم هذا خائف لا عصي وأقصر في شيء فما انا إلا تابع مكلف مجبور ملزم حتى أني معرض إذا خالفت لله العذب فأنتو المفروض تنجبه وتحذره وتنقادوا وتعرفوا هذا الطريق فالمفروض أنه يعني إذن فشلت خططهم وفشلت أيش يعني حيلهم في, في هذه لأنه يعني إشتوا يظهروا كذب النبي والله وهو ليس كاذب فالله اظهر العقل قل لو شاء الله ما تلوته عليهم ايضا قال قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم ما أصلا أنا ان عارفين لي إني كنت يعني لا أضرأ ولا أفضل ولم أتعلم عند أحد كيف في لي عليكم هذا الكلام كله أثلي اصلا نفس التلاوة خلينا مني أتبر وأعلم يقولون يعني منحجوا النبي بيدي ألبه قالوا هذا الدلاء قال أصلا قال ما هو بيدي بيديه ما هو اللائف عند الله وأنا ما بيستبه إلا ما بحا إليه أصلا قال لو شاء الله ما استطعت أنا أسلوه عليكم ما بلن الله شاء أن أسلوه عليكم وأبدرني بقدرته وإلا فهي مخالفة للعادة أنه يجي الرسول ويقرأ هذا الكلام العجيب كلام عجيب في فصاحته في بلاغته، في أخباره عن الأمم الماضية، وش حصل، والأفعال ذي ما يعني معلومات دقيقة، ما يعرفها إلا يعني يعني الكبار وذين فاهمين وذين علماء وخبراء وأصحاب يعني معرفة بالتاريخ، ويجيبها الرسول يخبرها بها معلومات، معلومات اليهود ما يعرفها لا علماء أكابر علماء اليهود يجي يخبرها القرآن. معلومات عن الوضائع والاحداث كلها بحيث انها تتح يعني ما فيها اي اضطراب ولا فيها اي ايش يعني اي يعني أي اشكاليه حقائق واضحه واخبار عن يعني عن الامم الماضيه وكذلك اخبار عن ما سيحصل في المستقبل وانت عارض لي ما ما بتعلمت عند احد ولا درست عند احد ولا رجعت استطيع ان اتلي عليكم هذا الكلام ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وما من علمكم بهذه المعلومات لو شاء الله اذا عرفون هذا من الله هذا بما فيه يعني المفروض أنه أمر واضح لكم حين بكلكم يجي لكم بهذا الكتاب فيه أخبار عجيبة أخبار عن الأمم الماضية أخبار عن الأشياء تحصل في المستقبل وحصلت فيما بعد فأوضي بعض الأخبار حين يخبرهم الأشياء باتحصل وحصلت وأخبار عن شيء حصل في الماضي البعيد وحص يعني, وحف... يعني و... وظهرت هذا يعني بعيد وما تعلم عند احد ما كان يتعلم ما كان يتعلم يعرف كان يتعلم ما الكتابة والقراية. لو شاء الله ما سلوته ما استطعت تقرأ قل ما أيضا قل لو شاء الله ما سلوته عليكم ولا أدركم به ولا خلاكم تدروا لو ما سلوته فقد لدفت فيكم عمرا من قبله قلت بينكم عمر طويل أربعين سنة بينكم وانتوا عارفين لي يعني ما في يعني المفروض ان يتمكن يعني مثلي ومثل من نشاه هذا المنشاء ما يتمكن من ما جلس عند علماء ولا تعلم عندهم ولا خالقهم ما شف كيف يسوي الكلام كلام انتوا عارفين لي اني استطيع ان اسوي هذا الكلام اصلوا عليكم يعني اشياء كثيرة كيف يسوي حيث علمني ما, ما كان عند عنده حاجون عارفين أنا ذا بينكم أربعين سنة كان ابن قراء ما أستطيع القراءة والكتابة وانتو عارفين لقد ذا هذا معنى لقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ما معكم عقول تدرون ذا ما يمكن يكون مني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته يعني قال ما اعظم اظلم من الذي يكذب يفتري على الله كذب يقول الله قال كذا ولا انه ينكر شيء قالها الله ولا يكذب باياته ما اعظم منه يعني اذا انت تكذب على الله انت يعني يعني معناها ما اعظم منكم او يكون معناها فما ما به اعظم من من يكذب على الله كذب يكذب على الله انا لا يمكن ان اكذب على الله لان ما اعظم من من يكذب على الله ولانه جالس بينهم أربعين سنه معروف بالصدق وال يعني والامانه عمر غريب لا يحذر منه ان عليهم في اي كرم ما يتذب ولا, ولا تعرف على السلبه ولا يخون ولا عليه على يعني كل نزاهه وكل شرف حتى انه اصبح يلقب عندهم الصادق الامين يلقبوه كل من كذب ويقول الواجب ويقول الولاه ما هو هو إذن المفروض أن اللي بسهم عمر طويل وعرفوا وعرفوا نزاهته وعرفوا أهلية وقدراته في يتجنوا المفروض أن هذا الكتاب ليس منه ولا يمكن أن يحصل من مثله اصلا ما يمكن أن يحصل من بشر كيف يدعون هذا اللي قام به الذي ما يدعى الذي لا يقرا ولا يكتب ما يمكن أي أكبر عالم يمله ما استطاعوا كلهم يبصوه ورجال يقولون هذه زواه يعني فيه بعد من كل الجهات. قال إذن فمن أضرم من افترى على الله كذبا أو كذب آتي إنه لا يفلح المجرمون إذن كأنهم يعني المعاصي هذه مع معدسلقوا طريق الهدائي المجرم مع معدسل كأن الإجرام نفسه سبب في عدم الفلع إنه لا يفلح المجرمون ما عدد يعرفه الحق ولا يهتدى الحق ولا يرضى الحق. بسبب جرائمهم والمعاثة التي ترتفوها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني قدهم مغفلين يعني كأنهم لا يعقلهم يعبدون, يعبدون من دون الله أشجارة أصنام لا يتبرهم ولا يتنفعهم ما يتنفعهم بأي نظر ولا يمكن تبرهم بأي ظل ويقبوا ذلك نحن يعني أي عباد الله لأنه يرجى منها الثواب ويخاف منها العجاب أي معبود المفروض هكذا وهذه ما بتنفع لا بتضرر ولا بدي يكسرها خليها عجاب بعض الآله كان بيسوها قال وكانها بيسو أفنام وآلهة ميتمق بعضها تبرها ميتمق كما جاء في جوع خلف وعادي إله إله يعني كيف إله ذلك فنم والحجر جي إله كيف أنه يتحكم فيه و تقدمه بأهم فأقلنه بأهم يعني لو أنت لوه جاهل صغير ما استرتناع أقنع في هذا الأمر أقنع جاهل صغير بأن هذا الحجر وذي يضره وذي فأنا استطاع كيف هذا الحجر ما بيستطيع ما بيستطيع ما بيصير تكلم ما بيعرف ما بيستر حتى يعني قال ولا يجاه عن نفسه قال لو دي واحد يكسرها مني ما مستر يسترسويه قال واحد دخل له والسعالة قد ما فوق رأس الصنم الاله قال ارد يقول فعله بانه لقد هانا من بارث عليه السعال ما دام انا مهين اسبولوا الع... السعال الفوضى وقال او نهرب فامر واضح اذا انك عنهم بقدوا عقولهم والسبب في ذلك الجرائم والمعاصي هذه خلتني اصلوا إلى هذه المواطن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم, ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعونا عند الله ترجع يشفعوا لنا ويترغوا يتوسطوا لنا كل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يجركون كأنه قال ها يعني بيقول لهم الله وكاذا هم شفاء عندي ولا نداري يعني ما بيش يشافع عندي ما بيشفاء لو لا ما بيشفاء وكاذا هم شفاء ولا نداري يعني يجعون وانتوا تشتونها الله كيف لنا إله ولا بدري إذن هذا من نوع من الاستيزاب والسخر هاي ايوة كاذا هي إله وكاذا يتوسط ولا نداري مش عندي ولا نداريهم ايش شفعاء وذهبتم وانا نسيت ولا ما درست وانا الاله وذي خلقت السماوات اوراق يعني اذا هذا عجيب هذا كلام يعني موصير للسخريه كان يعني بيستهزئ الله بهم قال اي والشفعاء ربي هو قلنا عند ربي وما ما درابهم ربي كيف هذا الكلام قلنا الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض ما يدرى هذا الشيء لا في السماء ولا في الأرض من الشفاعات وانتوا بات بيت خبروا به يعني إذا كذب هذا دبلو ما, ما تردع كذب واضح ما في شك لما لا يعلموا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما عم فيه كلهم كذا سبحانه وتعالى عما عم فيه يكون نزه وتعالى عن هذا الشيء وما كان الناس إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فاخترفوا وما كان الناس إلا أمت واحدة فاخترفوا ولو كلمة سبقت من ربك لغضب بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربها فقل إنما العيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال كان الناس ما كان الناس الا امه واحده طريق الخير واحد طريق الصلاح واحد وطريق الشر متعددة بعد تفنن يعني اساليب كثيره تخرج منك مع الطريق معك طريق الى الجنه وطرق اللي بده منها إلى النار كثيره فالناس كلهم كانوا على هذا الطريق الواحد وكلهم مؤمنين كلهم صالحين وما كان الناس إلا أمة واحدة قل إن بعد نوح عليه السلام بعد ما أهلك الله المجرمين ما عبد يعني لم يوجد إلا الصالحون كل من الناس صالحين فاختلفوا هذا الصالحين استمروا فترة حتى وثم اختلفوا يعني جاء من يتمرد وخالف وعصى وربي قال جعل يعني قلنا من حكمه الله ان اعرض هذا الدنيا دار امتحان يعني ما ان الانسان يعمل اللي يشتهي وان الله ما يعجل العقوبه عليه في اكثر الاحوال يعني نجعل العقوبه الاصليه هي بلاش في الاخر فاختلف يعني يناقش عن خرج عن هذا الطريق ولولا كلمه سبقت من ربي لقضي بينهم فيما فيه يختلفون لأن الله قد بهذا الشيء وقدر. أنه من ناسر يعني أنه يرجع أو أن لا يكون العقاب إلا في الآخرة والله كان الله يمكن أي يعجل لهم العقاب وما جاء أي ما أحد يخالف كل من خالف قسم ظهره وحلاكه نجح وما مجاك لاحف لكن الله يشتي أن الإنسان الذي يريد يخالف يتمكن من هذا الحال يتمكن حتى ولو يتمكن يعني ما هو مانع وذي بدأ ينتزل ينتزل لا يكون هناك شيء يجبرك على مخالف على إيش على الامتثال تكون أن ت يعني تفعل ال الأمر ب هذه حكمة الله إنه يجعل هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء وكل واحد يفعل يعني على حسب ما يريد وإن الله يجعل الآية العقاب وال في الآخرة ولولا هذا ان الناس من كان أجل من الله كان من يعجل وما محصل أي فتاة لكنها حكمة الله ولولا أجل ولولا كلمة من سبقت من ربك وتوعد بأن هناك يوم آخر وأن يوم تناسب فيها الناس لقضي بينهم فيما به يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين كان بيجي لهم معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله. يعني إن المفروض إن أي واحد يعني أي واحد يدعي النبي وهو يدعي أنها الرسول من عند الله. نحن يعني إن الناس لا تقول لا دليل دليل يوضح أنها رسول من عند الله. لأن أي واحد بيدعيها ذلك الناس يجولوا وراء. المفروض نحن لا نتبع إلا ذلك لأن دليل يدل ما على أنه ما هو أنه ان من عند الله وهذا شيء ضروري وهي المعجزات ضروري في في الرسول ان يكون هناك معجزات حتى نصدقها والله عذرنا ما... إننا لا ما نصدق الله اذا معجزة فإذا كاينه جاءت افعال اشياء معجزه ما يقدر عليها البشر الا بان يكون امامهم ما عدا هو يعني ان من عند الله والله عزيز يتحكم الكون ويملك الكون هنا يجيب أشياء يحصل على أداء معجزات يتحدى ويقول با تحصل كذا والله يد... ويرجع تحصل اذا تقول هم هذا فعل ليس فيه مقدور البشر هو إنما هو مقدور الله هو المتحكم في الكون إذن دليل على أنه من عنده والله ما هو ممكن يحب لها معجزة وما هو من عنده لأنه حادل ولا يمكن أن يحل... هذا كذا يغرق على الناس إذن ضروري ما يجب فالرسول صلى الله عليه وآله أشاد معجزات معجزات واضحة بينه باقيها ما بقي الدهر على رأسها وأكبرها على القرآن الكريم إعجاز فيه عجب عجزوا عن معارضته عجزوا ان ياتوا مثله. عجز أن يأتوا بعشر صور حيث الأخير عجزوا أن يأتوا بصوره معه فيه وأشياء أو إعجاز كثيرة فيه مثلا إخبار بلغ أشياء الماضية هذا معجزة على حقيقتها بدون استناد إلى وسائل ما أكتب ولا أكتب أيضاً إخبار بما سيأتي وهذا واضح ان خبرنا برجع صورة المستقبل كذا أشياء ما سنتخيلوها الناس ولا يمكن يتوقعها أي واحد أي متوقع لما يقول مثلا مثلاً فالفلاه مين قولي تفهم كان هناك معارف بين الروم والفرس قلبة الفرس الروم وهدمت الروم وزحرتها حتى أن الملك معد الله يعني مع عمل أن لا نزل قرية الصغيرة ربنا يعني انتهى الله أخبر بهذا القصه مع أن قال ألف غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون هذا ليه هي يعني فجر لنا ايه حاجة عجيبة قلوا بعد غلب همزورة بايغفر باي انتصروا با... ممكن اي واحد يأتي ولا يتنبأ بهذا هذا الامر من بعد غلب انت اغلبوا. وما هي المشكلة انها... يعني ما هو يعني انه قال بايغلبو بس قد قل لو واحد انتزاع يقول قل بايغلب ورجاء يقول ما اي واحد قد يجي بعد ارسنها بعد لا قال في زبع سنين في السنوات يحدثها البضع قالوا من الله من الثلاثة الى التسعة في بضع زمن. بعدين تسرق إيش؟ يعني برجعين تسرق الروم على إيش على الفرد. برجعين لفترة، برجعين تقلب الموازن. هذا يخبر بهذا الشيء. يعني هذا مثال لكم لأن ما بدورنا ان في خبر إيش؟ يا باك يحصل وأشياء يمكن أن يتكهن بها متكهن ولا سياتي ولا يعرف أي واحد. فهذا المفروض إنه يعرفه ما عفشكه. وفي رام في رام عجزات واضحة بينة. المفروض ذيتي يعرف أي واحدة من الميزات يكفي وعدد يقول لا عدد الميزات ثانية. ويحصل له ميزات ثانية يقول لا هذه الثالثة. وزيد وزيد ليه؟ ما العدد يدلها؟ اللي عنده بده واحدين خلاص. فهم يجعلن معجزة كثير قالوا لا هزيد لنا كذا هنشتي يهب لنا نزل لنا من السماء مدري ايش هسوي لنا كذا ويطلبوهم ويضحقهم ويشتم لا نشتير نزل لنا كتاب من السماء ولا اطلع لما السماء في سلم كذا ونراك حتى لا تطلع قالوا ما احنا نزل كيرا. نحن واحد نحن عناد وشتر ما اشتر معرفه الحقيقه ولا المفروض ان هذيش يعرف الحق يكفي دليل واحد، وجبها معيزات كثيرة أكثر من يعني أكثر من مجموعة يعني بيعدوا يمكن... يعني بمئات. في... سدى سدى. يعني بميات وما نرى. ودي أواجه بعده ويطلبوا معيزات فيه يقولون استي كذا أو كذا على ذي الفصل هذا لا يعني بتلعبه لا حتى لو نزلك على أبي طلبوا ما أنا فقالوا بعد ذا كله ويقولون لو لا أمدل عليه آية من ربه لو كان لو كان معجزة لو كان معجزة إذا نتبعه ما قال شيء معجزة يعني إنكار عجيب إنكار عجيب يعني ذمه الإنكار يعني الحين يتمنوا لو كان به معجزة لو كان به معجزة معه يعني ما بشيء من المعجزات. والذي يقول لهم ما جاء لهم بالمعجز هذه يشتغل والله تعلم لا لو جاء المعجز هذه أهم ما نبع قال فلذا قال كافي قل لهم قالوا لو لا أنزل عليه آتوا من ربه من ربه هذه يعني اللي بيد عنها ربه فقل إن الغيب إنما الغيب لله قلهم إنما الغيب لله يعني ما حد علم الغيب إلا الله والله العالم مكشدي نزل من المعجزات مكشدي ما ينزل هذا أمر إلى الله ما هو إلى إلى يسويش ما تشتوه المفروض يعني يعني حين ما يستط... حين يجيب عليهم هذا الجواب ما يستطيع يجيب عليهم يعني يجي لهم بذي طلبه إنهم يؤمنوا إن الشخص أمره بيد الله أمره بيد آخر ما هو بيد نفسه له بيد نفسه يسويه هو قال ما هو بيد هي أنا ما بالله تبع لله والغيب لله بيعلم الله والذي يشليهم ناسب وسليهم هم مناسب هو أنزل لكم معجزة كذا يقول الله هل لا ينزل لنا كذا قل فقل إنما الغيب لله ما أعلم الغيب لله هو ذي وداري بلغيب هو ذي وداري وذي ينزل وذي و الأنبع وذي و الأحزن والأمر إله وإذا كنتم كذلك لا تشتو تؤمنوا وعباد ينكروا كل المعجزات فانتظروا خلص طيب علماء يجي معجزة إني معكم من المنتظر وأنا منتظر يعني قلتوا تحديد إذا ما عدنا نفع فيكم الأذلة الواضحة فريع أول ما أجل المعجلة هتشروك يرجع بي لكم ونا بريع وأنا بنتظر إني معكم من المنتظرين يعني فأنا يعني كأنه يعني أنا بنتظرني ربي بيع أجل لكم ارجع بعقوبة إذا ما عدنا نفع فيكم فستمرت وستمر كثير فربي برجع يعجل مثل ما كان بيحصل للأمم الماضية إلى هنا والله الى ايه 6 الى ايه 20 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية آية تتبع من سوره يونس صفحه 213 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم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 أعمل وأنا بريء مما تعملون قال الله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ما يمكن أن يكون هذا القرآن مفترى ومختلق من عنده عند النبي محمد ما انت النبي محمد هو الذي الفه هو الذي جمعه وزنه انه من يعني من قبله ولكن تصديق الذي بين بل هو كتاب الله بل من افضل الكتب حتى ان القران يعني فيه مزيه ان التصديق للكتب السابقه ما في الكتب السابقة من الإعجاز ما في هذا الكتاب هذا الكتاب يعني بعيد عن الافتراء لأنه هو في نفسه مؤيده فوق في نفسه قال مصدق ولكن تصديقا يعني ما هو مفتراء بل, بل هو آية واضحة هو يعني هو واضح على انه من عند الله بل وحتى مصدق للكتب السابقة ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه بين يديه يعني قدام يعني ذي قبله يقولوا بين يديه يعني امامه يعني ذي قبله هذه بين يديه الكتاب هذا يعني الكتب هذه بين يعني تقدمه ولكن تصديق الذي بين يديه يعني ولكنه يصدق اي وهو لكنه مصدق للكتب السابقة التي تقدمت وتفصيل الكتاب لا رئيب فيه وتفصيل الكتاب هنا وإيه معنى تفسير الكتاب نعم سابق نقول تفسير الكتاب عن القرآن هنا لأننا بنتكلم عن القرآن القرآن ما هو تفسير القرآن القرآن قال ما يمكن أن يكون مفترأ بل هو آية واضحة ومعجزة واضحة ولا أدلة عليها يعني الدليل واضح على صدق النبي وعلى صدق هذا الكتاب بل حتى هو مصدق للكتب السابقه ورجع بعدها قالوا ايه وتفصيل الكتاب هنا الكتاب ما المراد به الايه ما المراد به القران لكن الكitab هنا المراد به كان ما كتب الله تفصيل ما كتب الله تفصيل ما يعني الشريعه فالكتاب يعني بيقول كتب ربكم على مثل عليكم كتب ربكم كذا يعني ايش كتب عليكم الصيام يعني أوجب, اوجب فالكتب معنى الايجاب كتب الله كذا يعني اوجب فهذا يفصل الكتاب يعني يفصل الوالد يفصل لاش ما ورد يفصل الشرع يفصل شرائع الله اذا ولكن تصديق الذي بين اديه وتفصيل الكتاب يعني تفصيل ما اوجب الله وما حكم الله يعني يبين لنا احكام الله ما يمكن يكون, من يكون مفترع بين أحكام الله كما الاله ولكن تصديق الذي بين يديه الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لا يوجد في أي شك لا ريب فيه من رب العالمين ولكن هذا من رب العالمين لا شك فيه ولا ريب كل هذه الأشياء تبين أنه لا شك فيه أو أن هذا الكتاب صادق قال ولكن تصديق الذي بيناده عندما يصدق الكتب السابقة يكون دليل على صحتها إحنا لو ما ذكر الله في القرآن صحه الكتب السابقة ما عملنا ما منعرفنا ما منعرفنا الكتب السابقة فكان في دليل على, على الكتب السابقة أو تصديق للكتب السابقة يقول أنه لأحكام الله وتفصيلها وأيضا وهو من رب العالمين ولا يجد في شكل أم يقولون افترى؟ كان قلبل يقولون افترى كيف إن يقولون أن النبي هذا افترى؟ يقولون أن النبي ألفه وذي يعني وذي ألف هذا القرآن. قل إذا قالوا هذا قل فأتوا بسورة مثله. إذا جاءنا الفته ألفته؟ فسألفهم سورة من يعني مثل سورة لأكثر لا سورة ألف سورة أن تجمع كلكم سألفوا سورة إذا نعلّفته سألّفهم الله قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استضعتهم من دين الله ما هو مع الناس جمعهم لا الجن والإنسادي تستطيعوا كل من تستطيعون أن تجمعوه وقلوا له عاونكم نساعدكم قلوا ما نحن أضفار اجمعوا من تستطيعون اجمعوا كل ذلك تستطيعوا وقولوا لهم يعلموا وألفوا مثل صورة يعني لم لا يفترى الآية إذا هم يقولون لك افترى قلت انا إذا هجاكم سوف, سوف الصلاة سوا مثله مثل إلا هم افترى ليس مثله تتبروا مثل صورة بس أول شي قالت حدها من يعتوب مثل هذا القرآن ما حد استطاع قال خلاص عشر صور ما حد استطاع قال صورة ما حد استطاع يعني هذا ما هو أي ما هو في مقدور المخلوقين. قال قل فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا بأي كل من استطعتم أن تدعوه إن يساعدكم من لن تقدروا إلا بالله لأنه إيش لا يقدر على هذا إلا الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يعني إذا أنتم صادقين عندكم إيش إنهم أبلام ألف وإنهم أبلام من من النبي وذي افتراء وذي ألف فتكلموا مثله لكن ما هو صدق أنتم دارين هذا ما هو ما هو فيه مقدور بشر ولا يمكنني ألف أنا ولا يمكن أي جهل وأي مخلوقني ألف لأنكم لا تجمعوا أنتم كل من تستطيعون أنكم على أنكم يعني في فيكم وعلى سوره أي صورة ما استطعتم يعني إن هذا فهذا دليل واضح على انكم كاذبين في هذا الكلام حين تقولون إن, ان النبي افترى ما هم حتى ما لهذا هذا الامر وانما هو وحي يعني من المحاربه للحق والعن من قد يعني ما استطاعوا يعارضوا ولا جروا يشقولوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما ياتيهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين يعني بل كذبوا به يعني كانوا بيكذبوا به قبل حتى يتاملوا ويتعرفوا قبل يعرفوا حرام يتاملوا فيه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يعني يفيد هذا الكلام انهم بيستعجلوا إنهم إيش عناد ما تكذيب أول ما اسمعوا بيقولوا خذ قبل يستمعوا له وقبل يز ويسمعوا يسمعوا فيه من كلام يعني حين تجثب كلام ويقولوا خذ ما قبل عنسي يعني الماهو اللي إنك كذبوا لا ما كذب ما بلاش بل كذبوا بما لم يحيطوا بحلم. كذبوا بما لم ما قدروا لم يحيطوا بحلم. يعني لم يعرفوا إذا ما بالله ما بالله بل, لا بل لأن بيكذبوا ما كتعرفوا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتيهم تأويله ما ولا قد عرفوا يعني إن تكذيب هذا ناتج عن عنك كذلك كذب الذين من قبلهم وه... يعني هذا الشيء التصرف وتصرف كثير من ال مع أنبياء الله بيكذب الحد ويكذب الأشياء الواضحة بدون ان حتى يتأملوا فيها أو أيه يعني عن يحاولوا معرفتها. يكذبون باشرة كان كما قرأ عليهم القرآن يغطّوا عذانهم ويغطّوا بعض المرة توجيههم على عيونهم يجب الله يسمعوا ويكذبوه عندما يكون التكذيب هكذا يعني بسرعة تكذيب يعني فيه التسرع عندما يكذبوه ما يتأملوا ولا يعرفوا به فهذا دليل على أنهم إنما هو عناد... عناد فقط ما هم أنهم عرفوا وكذبوا لا أنهم يعتقدون أن يكذبوا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عالم بالمفسدين قال فالفاحش بعض المؤمنين بعض بالدرابه ما عرف جرانهم من عند الله وآمن به ولكن ما اعظم وبيعن هذا له صفاره المعاندين منهم ناس اللي منهم تقبل ومنهم ناس يتغفلوا ما بيسمعوا ولا بينتبهوا ولا بيحاولوا جو. ما رد عربي فقال منهم من, من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمستدين هذا سماه وبه تفسير اخر لهذا هذا الكلام له. ومنهم من يؤمن به ومنهم من سيؤمن في الوعظ في المستقبل منهم من سيؤمن ومنهم من سيستمر على الكفر هذا تفسير آخر والناس بلقوله والله أعلم بالمستدين يعني وربك أعلم بالمستدين قال منهم من قال ولكن به ناس لا إذن ومنهم من يؤمن يعني في المستقبل ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم ناس ما هم مؤمنين والله هو العالم من هذه باية يؤمن من هذه باية يؤمن, باي باي يؤمن يشتك إيمانه قال والله وربك أعلم بالمستدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون يعني اذا كذبوك بعد ما اوضحت لهم الحجج وبعد ما فعلت معهم كل الطرق وما نفع فيهم ولا استفادوا فقل خلاص اتركهم وقل اي انتم بريئون مما عمل وانا بريء مما تعملون او قل لي عملي ولا عملكم خلاص خلاني انا مجتن رأيي وانتم مقتنعين برأيكم انتم ما عليكم ذنب في عملي وأنا ما علي ذنب في عملكم كل واحد يعمل على على ما يرضيه على على والمفروض ها اقل شيء هذا اذا هم معهم رأي راي وما رضيوا يقنعوا بالنبي قال لي لا ما قنعته بهذا الراي ولا رضيت يعني افهموا خلاص انا ما به انظر على رايكم انا على رايي خلاص معنى يعني ما عمل بي عليكم ولا عملكم بيثر علي لا تتدخلوا في عملي ولا تدخل في عملكم ورجع باي... الله بايحكم بيننا وهذا مفرض يعني... يعني هذا إذا على الأقل يعني تركونا الحرية لا يمنعوه لا يمنعوه من هذا لكن ما تركوه وحاربوه وعذبوا أصحابه وحاولوا ان يرجعوهم إلى الأجل الكفر ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع ثم ولو كانوا لا يابنون ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون قال به ناس يستمعوا للقران بيستمعوا. لكن جد معهم جماعه داخليا ام لا يقبل او يشميه كيبقى إصرار من ذا هل انه ما ما يرضى يسمع ويركز معه ويرجع يقولها ويرجع ما هي ما يرضى اللي لا يرضى قبلها ولا يعملها فهذا يعني يعني كما قد يعني الظلم والمعاصي كما قد اكثر الانسان ظلم للناس واكثر معاصي بيصبح عنده بعد عن الحق ما عايش فيه. ما عاد يتقبل الحق ولا مثل حق بيدل على الطريقة ذي ينفعه وعلى اللي ذي يضره وبايش بايجي لفى الآخرة ما يرضى يستفيد وراه لا يسمع ولا لا يسمع ولا يحب فقال من هم من يستمعون إليه لكن هو بيسمعهم أعذان ويستمع إليه هم مثل دل... هي بواحد أثنج يعني أصم يعني أثنج ما بيسمع ما هو أثنج بس ولا هو عادم فما بواحد أثنج وعاد عاد عاد بتسير على ما الطريق يفهم إشارة هي لكن ما ذا عن العنج وأثنج ولا هو عاد تبدأ تشرح له توضح له كيف يسافر ولا على ما الطريق لازم يتعرض على الطريق إلى مكان وأثنج بعدين عاد عاد ما قال بجملة الأثنج وما هو عاد كما وعد غبي قيلت لي تعبت في الشارع ما هي اللي ما بيعرف ما بيدري واثنق يعني ما جاله ما هم ممكن يسمع فايش تي هذا في الله بهذا الكلام معانا عم في بالواقع بيسمعوا سمعهم سليم وعادي ما بلا اراده الله يصور لنا كيف انهم مستحيل انهم يعملوا يقبلوا مستحيل يقبلوا معانا بيسمعوا لكنهم السمع ما عم بينفع والعقل ما عم بينفع لو ما بيسمعوا ولا كانك بتكلم جدار لا يسمع ولا يعني، فهذا يعني أراجبها الله التعبير عن عن عدم تقبلهم لأن الله جعل السمع انه استفيد منه معرفة العدل والالعقل كذلك من استفيد منه يعني انه السمع لك تستفيد منه في ما ينفع ولا لك تستفيد منه في ما ينفع فإذا ما رضيزاً تسمع ولا تفكر في ما ينفعك ت... فإذا ما انتبع راضي هناك فعن ما معكي بل بجعتم أضر علىك بجعتم حجة عليك وسبب العذاب فقال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمة ولو كانوا لا أعجل بعد تستمع سمعهم وماهم ما بيعقلوا جاهدت في شراحل على رفل أجولا وهو ما بيعقل ما جاهدت يعني يعني مستحيل يعني أفأأنت جاهدت في الشتين ما, ما جاهدت ما بلا يعني ما جهز حالت عليهم إلا ربي يجبرهم بس ما عاد يمكن يؤمنوا كأنه قال الله ما عاد يمكن يؤمن إلا إذا أجبرناه لأن بيقول أذا أنت عندك نجاحات ما جازك لأن ما هم يستطيع إلا أشلا أنا ونا إذا يعني أجبرن على ما ما نفيم إلا أجبرهم على الطاعة والمشتهر والله حكم بأن يجعل العباد مخيرين ما اختار الطاعة ولا اختار المعصية ما يمكن يؤمنون إلا بالإجبار. اما انك الان وانت ما جهدك الله يجي لهم ما هي بالتاع بس قدرة بس يوضحوا بالهداه ولا ما مرابين ما يئوس ان ايه أن يدخلوا باختيار كان جاب ومنهم من ينظر اليك اف انت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون قالوا ايضا هم ابصارا صحيحه ينظروا اليك ويستمعوا والمفروض ان ينظر, ينظر من نظر ضارب السور يتعرف على الطريق عاد نظر السابق صحيح لكن إذا واحد قد وعمق فما صعب أنك توصل إلى الطريق خليه يعرف الطريق عاج ما إذا هو هش أبلع الأذار ما بفهمه فما جاهدك من مرة فقال أذا أنت تهدي العميا ولو كانوا لا يظن تعلم الطريق الواحد اعمى ولا بعقل ما جهلك تعلمه طبعا تعلمه قبلة سحبة ما انك علمه تشرح له وتوضح له ما جاد تهديد على الطريق بالشرح وتوضح ما جاد وهم قلنا لهم هم بيفهموا بيسمعوا وما بيفهموا لكن لما لما استعملوا ابصارهم وبيروا الاشياء الواضحه بيروا المعجزات ويدركوا الحد لما لم يستعملوها في ايه في ما يعني يؤمنوا ولم يستعملوا عقولهم يعني لو استمعوا ابصارهم وعقولهم و طاو يعني ايش؟ لعمه لكن ما رضيو كابر امسهم وعاندوا فهم هنا اذا كان بيقول لك ربي بالله ما مع اهل لا مثل ما بي ايش؟ مثل الله ما بي اراء احنا تما به واحد صار وركض هي وهو كبير واحد بيقول انت اعمى يعني الشغل ما يفعله اللعمه واحنا دا النبي ايش تسوي؟ ولا هنا فالله بيقول دولا هم عبارة عن عمه هم ذل العمه لأنهم ما بيدوا أيه يعني يضربوا الحد ما بيدوا يعني يفسروا الحد ما جهلك يقول النبي ما يستطيع إذا تهديهم تهدي رعمه وهو ما وجد ما عاد ما بيعمل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إذن الله بيع عاقبهم على حسب أفعالهم ولا يضارب لهم وحين عاقبهم الله ما هو ظلم هم الذين غربوا أنفسهم لماذا بيع عاقبهم ؟ على افعالهم هذه الآية بعضهم يقولون أن الله لا يضم الناس شيئا يعني احنا يقولون الله ما ظلم بشيء عن الظلم دهناهم من المدعي للاسلام بيقولون الله ما بيظلم لا ظلم ما هو ظلم ما ربي يعني ان ربي لي يعني احنا بنقول مثلا احنا بنقول الله ما يمكن يظلم الإنسان ولا اي احد يعني ما يمكن ان يدخل ان ربي يدخل المؤمن الصالح يدخله النار إنه ظلم هو بيطيع في كل شيء ويريد يدخل النار قالوا لا بعد لا يمكن دخل النبي دخل النار ويمكن يدخل فرعان الجنة. نعم الله لا قالوا لا ما ربي ما بسبل. إن الله لرب الناس ما ظل ما هو من ربي. بعض عبارات يقولون ما بسيب قبيحنا الله يعني ما ربي يفعلون ما يفعل. لو كذب لو سوى ما هو قبيح. ويشبهوا إلى فعل القبيح ما بلنح نقول ما عدحنا كأنه قبيح. بياخذ فعل ذي بن راض واضح. يعني مثلا لانه من التطرق الى هذه الاقوال بنقول نقول مساله الانسان الانسان مخير في افعاله الله خلقه مخير في فعل فعل من الانسان تهدر ان يفعل المعصيه ويتركها يفعل الطاعه ويتركها قالوا لا فعل الانسان هو من الله الانسان ما هو قائل او الفعل الذي يفعل الانسان هو من الله في زمن اذا عفى واحد فالمعصيه ايه من الله هذا يسرق وإذنه ويفعله ويسترسل تكبير جراهيم ومعنا نزعل من الله قلنا نحن أعبا عادمه دخل جهنم والله هذا يبقى عادمه قالوا يسدر وشي ما قالوا ما بيش من الله لكن في لا يقولوا إن الله لا يظلم من الناس قالوا ما أظلم لأسوا كذا قلنا في الآية نفسها دليل يقولوا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قال الله ما بيظلمهم حين يعذبهم لكنهم هذه ظلموا عنفسهم كيف ظلموا عنفسهم؟ ليس معنى ظلموا بسهم، ليش؟ يعني نمحين بعلهم هذا تفيد إنما أن الأفعال منهم وان الله يعاقب على أنها منهم يعني, يعني دليل واضح ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قالوا يوم نحشرهم اذكر يعني اذكر يوم القيامة يوم نحشرهم نحشروا الـ نحشروا الـ نحشروا. نحشروا. نحشروا. نحشر ال ها نحشرهم نعم نحشرهم ها يوم نحشرهم عندكم ما صابري نحشرهم نعم ولا يوم نحشرهم كأن لم يلبسوا اشين يوم المحشر بدي عرى واحد الدنيا ذه ما تقول هاي ربنا لا رحمة كأن الدنيا كل هذا ما إلا لهذا ما لأنه لأنه يدخل على, على يعني على اليوم الآخر وجاعدوا أنه بقى وبيرا ويراء الأشياء ويراء وشيء من أهوال للمجرمين و... فهنا رجعوا بيدركوا أنها ما جاهي شيء الدنيا ده. بل إذا قال ويوم نحشرهم تألم يلبسوا إلا ساعة من النهار تقول إنهم ما قاعدوا في الدنيا هذه اللا ساعة من النهار ما كان الله رحمة ورجعت نجمان الانسان في ايش فوق هذا الساعه ليش الاستاذ ما بالله بسيطة بسيطه استفيد منها و يعني نفسي من من هذا اليوم ومن هذا اليوم ليش ما استطيع ان تستغل هذه اللحظات القصيرة في حتى اضمن استعاده الدائمة فقال جعبه يرى الإنسان أو يرى المشرك يرى ما هي الله الدنيا ما ما هي الله مثل لحظه ساعة ما يكن معنى وعشرين ساعة يعني ساعة منذ الحين ستين 60 دقيقة ما يقول بك ساعه يعني لحلة إذن كأنما جلسوا في الدنيا لا لحلة قال لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قال بجاء تعارفوا بينهم أي شيء ما بينهم في الآخرة ويعرفوا بعضهم الثاني يعرفوا يعني أذي كانوا متعارفين بالدنيا بجاء تعارفوا في الآخرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين خسروا خساره ومن أخسر بعدي خسارة ما أبعد منها خسارة ما أكبر منها لان بي خلاص عذاب وجع دائم لن هذا وكل شيء من اشد من أشد العذاب ما بيستطيع الإنسان تخيل العذاب ذالحين هلا يتفننوا الآن في التعذيب بيجي لما يشكرح ان يموت واحد انه يلاحظ زياده فالتعذيب يموت معناه ما لو زيد كم معي زيد ما هو جاي بقى يوصلها ما يجيب بين الحياة والموت ما يموت يجيب لا يموت فيها ولا يحال يجيب كذا بين الحياة والموت يعني اشد العذاب واخر ولا يمكن ولا ي... يعني لو تجلس واحد يبكي ألف سنة ولا مئة ألف سنة من الله يخففه لحظه إنه يمكن إن الله يخفّف العذاب لحظة بس ما أجل يعني إنه يخفّف ولا خمس دقائق ولا يعني دقائق ما يمكن لو يجلس واحد يبكي ويصرخ ويستغيث يعني ألا بكي على إنه يخفّف سعر يعني شده شده ما بعدها فليه يخسر يعني ما بعد منه هذا الخسران يعني ما أكبر منه قد خذر الذين أكذبوا بلجاء الله لما لهم كذبوا بلقاء الله هؤلاء المشركين واضح كذبوا بلقاء الله وحنا معنا بعيد لكن في مقدر واحد العايل يتكلم في المشركين نجلاج بيذمهم حين كذبوا بلقاء الله ولا يربي شيء منهم بلقاء الله ويمنوا باليوم الاخر اللي يمنوا ويفعل ولا اللي يمنوا وكنا ذات جاري شاهدنا وصدقنا باللقاء وما رضينا مجل يعني مثلنا المؤمن او المثل ولا خدق باليوم الاخر بنه هناك يوم قيامه وبجي حساب وعقاب وجنه ونار ولا يعمل فوجئنا يعني كان احنا بنتذمر احنا بنذمر ادري خل خلوب اللي قال له يعني ما يعني كان احنا نصدق انه بال جهنم ونعصي يعني كان احنا باب النظام جاب اي وصفه دي كان لها نهايه فالتكذيب ما هو ضروري يعني ما يعني ذمهم أراد الله أن يفضيهم باليوم اليوم الآخر. يقولنا إيش؟ يقول إمتزجو. ويتزموا طاعة الله ويتركوا ما حرام الله. لأن المؤمن الذي من هذا الشيء بيته في يززم. الذي بيتذكر جهنم باش يترك المعاصي. وحين يتذكر جهنم بأرغب في الطاعة. في ده في ما بنبالغ المعاصي ولا طا ونثارن في أيش الوالد بس يعني جهنم ذل. لا يقول الوحيد لله ذا الكلام بالمجركين هذا ما هم قديم كفار هو ونشى سلام قال قد حسيرا الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مستدين وما جاءهم مستدين وقام بيقول ان احنا مستدين احنا على الحرد محمد صبا والنظل قال ما جاهم مستدين هم عند عندها موقف ما اشد منه وخسارة ما بعدها يعني كانوا يضخر منه حين كانوا كانوا مستدين قالوا ما جاهم مستدين قالوا ما نجارهم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَيْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ على مَا يَفْعَلُونَ قال إِنْ مَهْنَا معنى إِنْ إِنْ مَا ما زياده في التوكيد الله معنى ان إن نُريكَ يعني إن ما نَعِدُهُمْ يعني العذاب نعجل عذاب الان يعني إما إن إحنا نعجل العذاب ذلحينه ولا نعجله في الآخر ولا نأخره في فال... يوم القيامة. طبعاً نعجل ف... سواء عجلنا لهم العذاب في الدنيا ولا ما عجلنا لهم وما رهنك عذاب يعني. لما تموت. حين يقول إما نريناك الذين عد إن... إما إيش نريناك بعض الذين عيدهم. يعني والعذاب العاجب الدنيا. إما نريك يعني نقرب شاهد على حي. أو نتوفيه النك، ولا نتوفيه قبل قبل عذاب لم. لكن على خير الحارسين بيرجع بيرجع العذاب في من ناجر فالينا مرجعن. سواء عذاب الآن، ولا ما عذاب آخر، ولا ما متنا، بيرجع في عذاب الجماع، سواء يعني حتى في الدنيا بيعذب في الآخرة. في الدنيا بيعذب في الآخرة. ابا زينتين تعذبوا ولا متنتكم ما بتعذبوا باجي فنعذب من باء الاخره قال فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وش يعني ثم الله شهيد على ما يفعلون ورجع ربي شهيد يقول ورجع ثم اما بعد ذلك الله شهيد يعني يوم القيامه الله كل معنى الله شهيد يعني عالم باي هنا معناها العقوبه ثم الله شهيد على ما يفعلون يعني ثم الله سيعاد الله شاهد يعني الله زاري وش سوى ربي زاري وش ايش وش عملوا وش فعلوا فباي عاقب على كل ما عمله لانهم شاهدوا وبيراوا كل ما عمله ولكل امه رسولهم فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعتهم ولا يستسلمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياكا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما طعمتم به الا ان قد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب بخلود هل تجزون الا بما كنتم تكسبون قال ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم غضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون به على تفسيرا قال كل امه يجبوا معهم رسول وكما يجب الرسول إليهم يصل الله بينهم يعني دعاهم للحب فإن آمنوا نجوا وإن اعرضوا عذبهم الله مثل كثير من الأمم السابقة يعني أمتي يعني قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم صالح وقوم هؤلاء لما كذبوا عذبهم الله هذا تفسير لكل أمة الرسول فإذا جاءهم رسول فاذا جاء رسول لم يقضي بينهم بالحق يعني ان إن آمنوا يعني خلى ربي وإن, وإن كفروا عج الله من العجوبة هذا الظهر دينه لكن قبل أن يأتيهم الرسول يعني ما يمكن يحكم على امه لا يبجأهم رسول هذا أحد التفاسير تفسير آخر ان هذا يوم البيان يوم القيامة كل أمة بيجي مع الرسول. برجع قال إيش؟ ولكل أمة الرسول. فإذا جاء رسولهم جاء رسولهم وقال دولا دعوتهم ومارضوا وما, وما يبقى بينهم. ويعجل الله العقوبة وعذابهم. يعني يجي لهم عذاب في هذا يوم القيامة. إن كل أمة تحاسب بيجي الله الرسول. إيه يرجع يقول هذا ورقة. عملوا كلامه كل ما عملوا كيف ويرجع يح يش عاد بالله هذه الأمة قال فإذا جاء رسولهم كن ضيابين بالقص ما هم ما هم مظلمين ولا وهم لا يظلمون ما ربي ظلم لهم شيء لأنه يدري كل شيء ب... يعني بدقه ولا يمكن أن يظلم ما هو السبيل وهم لا يظلمون ويقولون مثلا هذا الوعد قال واحد يعني كانت هذا تفسير تأييد وتفسير الثاني ذي فسرنا في أيامه أيامه كل أمة يعني آه الرسول يعني أيامه أيامه ورجع بيجي الرسول ويحكم الله بينه وبين أمه فارباحهم واحنا بيجي ذا اليوم هو من الاستنكار من الاستنكار والاستهزاء هساعوا إحنا بيجي ذا نقول بيجي لنا واحنا بيجي ذا اليوم يلا بدنا نسابح قال ويقولون متى هذا الوعد يعني بيستعجلوا يلا ومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين هذا هو صد يلا يعني بيكذب النبي والأشوات هذا ويكذب الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قال قل يا محمد أنا ماهو بيدي الأمر حتى أعجل ولا أخط الله هو المالك للأمر. حين يقولوا يلا ما هو بيدي إذا أراد الله أن يجيب هذا باجيبه. ما حين تطلبوني أن يجيب يعني, يعني ما هو كافي يعني ما أفهم ولا على رأيي لا أملك لنفسي أنا نفسي. يعني أنا ما أستطيع أن أملك نفسي يعني إيش ظر ولا نفع ما جهدي أضر ولا نفع إلا إذا أراد الله. يعني ما أجهد يتحكم به نفسي عدم ما أجهد يوم القيامه القيامة أنا مثلكم ضعيف الأمر بيد الله هو من هو المدبن الخلجة كل أملك لنفسي ضرًا ولا نفع إلا ما شاء الله ما أستطيع طالبني بهذا الشيء ما هو مختص بالله لكل أمة أجل كل الناس معهم وضبئ إنتهوا فيه ولادوا ربي إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون كل أمة معها وقت وربي داري واحد كما جاء وقتها معهم متأخرين ولا لحظة ولا يمكن أن يتقدموا قبل الوقت الذي يتعلم الله يعني ربي عالم وحن باتموت كل أمة وحن باتمتعي كل أمة قل ارايتم إن اتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستأجل منه المجرمون يعني هم بيستأجلون قال يا خبره لو أجلوا هنا العذاب اما جو عند نائمين الليل يعني ولا ولو ما يستعجلون ماذا يستعجلوا من العذاب لكم منه من فائد؟ يعني ما لكم فائدة يعني هو منه من قال ماذا يستعجلوا منهم قالوا منه يعني من العذاب يعني ما محن من العذاب ولا مفرحة ولا فائدة ما بالله يعني باجوا شدة وكربه قال قل أرأيتم هنا معنى أرأيتم كثيرا ما استعمل في اللغة العربية معنى أخبرون قل أرأيتم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتا يعني خبروني لي أخبروني إن أتاكم العذاب بياتا أو نهارا عذاب الله أو وهنا ونحن يضيف إلى الله أنه عذاب جديد فياتا أو نهارا ماذا يستعجلوا من منه المجنون؟ واذا يستعجلوا منه الفائد؟ واذا يستعجلوا منه؟ لا تستعجلون ويستعجلوا منه من نفرحه ثم إذا ما وقع آمنتم به قال هنا لهم دخلت على شيء ما حذفك قال أكفرتم أولا واستعجلتم ثم إذا ما وقع آمنتم لأنه قال كفروا ذو استعجلوا وانكروا قالوا ما بشيء والله جاب ذا وذب ودحين قاعد برجعوا منه ثم يعني كبروا ثم ايه ثم إذا وقع امن به ورجعوا منه ما عدنا فاليمان ثم إذا ما وقع آمنتم جنب به اعل اعلانا وقد كنتم به تستعجل ماذا ان جبات امن وكانكم تقولوا يلا يلا ما احنا عباد للعذاب يستعجلين عجالين لأنهم يقولوا يعني كانوا يكذبوا وماذا بيقولوا آمنا؟ ما هنا يقولوا يقولوا آمننا؟ ما عد هنا يعلم يعني وماذا هنا يقولوا يقولوا يباتوا أمنوا وبه وقالوا تكذبوا يلا واحنا عباجي ذا عذر أثم إذا ما قامنتم به قال يعني آمنتم الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا زوجوا عذاب الخلد هل تذم إلا بما كنتم تكسبون؟ جاء قال الظالم أكثر ذوقوا عذاب الخلد ومن أول يوم يبشروه يعني يخبروه له يعني إنه يقعد دائم إنه عذاب مستمر ما يمكن إيش يخرج منه ذوقوا عذاب الخلد هل تذم إلا بما كنتم تكسبون؟ يعني ما ما أنتم مزين إلا بما إيش على عمل ما هو جا لكم الا على حسب عملكم انتم تعملون شر اذا باجي لكم ايش باجي على اجابتكم سيئه واهتم بكم حقن هو قل اي وربي انه الحق وما انتم بمعيزين ما نستنبئون يعني يستخبرون وعادة هذا صيغه يقول يستنبئ يعني يطلب النبأ يعني يطلب منك نبه تحبل يقول يستخبر يعني يطلب تحبل يستفهم يعني يطلب إنه يفهم يستفهم يقول هذا سيغة يستفعل للطلب الحمد والسين والسائل للطلب يستنبع يعني طلب النبع. يستفهم طلب الفهم يستخرج طلب الخروج يقول ها يستنبئونك يطلبون منك نبئهم ويستنبئونك أحق هو, هو, هو حق هو صد يوم القيام هذا معفه يعني من الإنكار والسخريه قل اي وربي اي يعني نعم اللي بينا جهنا تنزل على نقول ايه واحنا يعني نعم ها قال قل ايه يعني نعم كلمة اي بمعنى نعم في اللغة العربيه قل نعم وربي يعني واقسم بربي انه لحق وما انتم بمعيدين انه لحق وما انتم فايتين معيدين يعني ما انتم مجدين ربي باين يلحقكم لو تسووا ما تسووا ومن تفايتين لأنه بايد إدرككم ويعزلكم وما انتم بمعجزين يعني من تفايتين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامه لما راوا العذاب وضضي بينهم من قصة لا يظلمون كان جاء يوم القيامة فاحتمدم الإنسان يعني المقصر أشد الندم حتى لو لو كان معه يعني لو يملك واحد الارض كل ما في الارض خيل كل ما في الارض اللي من الدنيا كلها وخلاص يفتدي يعني يعرف الدنيا من العذاب لا يعذبوه ما هو يدخل الجنة ما الجنة ما ما ذنب قارنا لكنه يتركوا العذاب وبس يدي له مالك لكل ما في الارض يعني تخيل لو كمان مع واحد قليله ملك ارضيه قليله جيدة قليل ولا بيت جيد ولا سياره ولا قليل ولا من الانواع خلاص بدي اشرح عليه ولا عد يعني ما من الداه وش وشماشه فقال برجع يوم القيامه برجع يحاول يستزيد لو مع كل ما في الارض كلها ملك له والجاي يحطها ويجعلها ببئة يجلس لهم من العذاب ويسلم من العذاب بس ما هو تفاجئ لنا ولكن ما هو ناذب وكأن في هذا إشارة للناس وصندي بتغويم الدنيا إن كثير من الناس بيع في ربي يجل الدنيا يجمع لهمال درائم قليلة والأموال قليلة حقيرة ما يجي يقول لك الله ما يجي هذا ذي تحصل عليها لو معك ملك الأرض كله بعد ترجع له تقول مشتيها خلاص خل يعني بعد العذاب حتى ربما اعتقدني يقل يخفف عنا العذاب من ايده لو ما يخفف لحظة واحده من ايده الإنسان في يعني فلا كنت الدنيا هذه تغرب واحد يجي القليل من الاموال ولا المبلغ ولا الا ووظيفة او عمل او كذا لا يليق اي شيء عن دعاء الله, الله لا يخرجك اي لا يرجعك الى معصية الله اي شيء مهما كان في الدنيا مهما كان الرجل لو بجنك ملايين الملايين فتعفي الله لا تقبلها وكذلك لا تفرق فيما وجب الله عليك الحقوق هي وجب الله عليك خليها يقول رضيك ربي مدري كم من الأموال المربك في السمار وكذا، بسيط، تجعله الله والزكاة، ورجع من من كل ما فعل. لو للأرض وكل ما في الأرض لك تدي. وهذا ما والله الله ما عمل ذلك ألف مرة واحد. لو ما بلامخفق عنا من العذاب يعني وقت كثير فلا عزيز يعني كان بنبهنا الله لا كنت هذه الدنيا البسيطة وهذه الأشياء تافهة لا كنت إيش لا المخلوبنا ما تأثر فينا ولا شيء يعني حتى أنا أقول لا لأن في الأخير لو الناس تدي كل ما في الأرض لو لا أنت تديه يقول تسلم العذاب ولو أن لكل نفس ما ظل ولو أن لكل نفس الظلمة فهذه ظلمة طبعا أما من النفس من هو السويه هنا ما بيأيه بيجي في أمان لا ومرتاحه ومتنعمة ولو أنه يقول نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب قالوا أنه عندما يروا العذاب أنه باي يجي لهم ايه باي أشد الندم وكأن باي بعضهم يقول باي فيه مكابرة في البداية الكابر ما يظهروا عن الندامة وبعضهم بيقول ما عدا ما بلا مكابره بس ما اشتروا يظهرون نداء لا يتكلمون من شده الموقف ما يشتروا ولا يتكلم ولا يعني يقولوا اتندهل كما جاء موقف شديد ما اشتروا ولا تجاهل وقضي بينهم بالقسط وقضي بينهم بالقسط الذي كان من اساء فعليها ومن عمل لا يصالح عن وهم لا يظلمون الا ان الله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون بيقول لك الله له ما في السماوات والارض وذي خلقهم وذي خلق ما فيه ومدبر لها كل شيء وخلقك كل اذا عرفت ان ام اشياء بسيطه لكن كلها لله هو والمتحكم والله فيذن اعرف انك تنقاد له وعندما يقول لك كلمه تصدقها وعندما يتهدد صدق، عندما يتوعدك نبي يجي نصدق، وعندما يوعدك جن صدق ذلك السلام، عندما حد ذل الطريق أمثل، يعني هو قادر وهو المتحكم، هو ذي باي إذا يعني ما هو بسيط على، يعني ما هو صعب على أن يجيب أي سابق أو جاب يعني في الآخرة، ألا إنا لله ما بالسموات والأرض، ألا إنا وعد الله يعني، وما هو صعب عليه. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني بيتجاهلوا بيجهلوا بهذا العمل لأن ما بباله، فأنا عند معي يقبل الإنسان بعمله ويخرج عن الآله وما ينتسب يعني ما يرضى ربي ولا يعمل كلامه، فين ذلك ما يعرف، هو يحيي ويميت، وذي ذي يحيي وذي يميت يعني بايحين لأن العاد بيإنكرو، وكان ربي يرجعهم تعمل من ما كانك شيء أي بدأك أول مرة لا يستطيعك يعني هو أسهل الإعادة أسهل من عدم من العدم من البداية يعني شيء وما قد بد... ويرجع يفنيه ويعيد ثاني مرة إعادة أسهل من إيه؟ من البداية من خلق من البداية هذا لكن ما ربي كل سوى عنده ما بشي أسهل كلها سهل عنده هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما بالصدور وهدى ورحمه للمؤمنين هذا الناس جمع قال قد جاءتكم موعظه من ربكم هذا ال... هذا ال... الكتاب وهذا الشرع فيه يعني اي منفعه كبيره للناس فيه دلاله على كل خير وتحذير من أك... من من كل شر فهو... فهو المفروض إن أش يعني إن فائدة و... وكان تمين موعدة من ربكم وشفاء لما ما في الصدور الصدور يعني يعيش في الأمراض الأمراض التي في الصدور أمراض سواء الأمراض النفسية والأمراض القلبية الحسد والغيل وال... يعني العيوب العيوب الأخلاقية هذا بيعالجها وبيش في صدور وأيضا ال ال الاضطراب النفسي الذي بيكون في الناس كثير من الناس يعيش في اضطراب وفي قلق وفي كذا ولكن لو الإيمان بيخليها بيشفي كان يعني بيجي لهم حتى يعني إذا هنا دي ما هو مؤمن بيجي لهم قلق في الحياة وش ليش كذا وليش وس يعني يعني أسئلة غريبة ويتحي ويتحير وما يدروه ما بيطمئنان هذا بيبعد الشك ويبعد الأشج الجلد ويبعد ال... ويخل الإنسان أش يعني في... يعني مطمئن يخل الإنسان يعني عافيه هذا قال بعيم ضعكم مو عضة وقال وشفاء للناس وشفاء اللي ما في الصدور وهدنة يعني كان شفاء للقلوب والعقول يهديك إلى الطريق المستقيم ويعلمك الصح ما خطأ ويبعد منك العيوب هذه فيها القلب وهدى ورحمة للمؤمن ما بالله داية وما هو الله رحمه وما هو الله يعني إنقاذ للمؤمن الذي يعمل به في أن المفروض الناس يسارعوا إلى قلت بالله وبرحمته فبذلك بل يفرحوا وخير مما يجمعون يعني انه المفروض ان الانسان يفرح بالهداية يفرح اذ ما يجي الى ويعرف انها غنيمه اكبر من اي غنيمه اكبر من كل الاموال لدينا احنا بنتهاون في دراما قلنا هذه كلمه لنا فحال واحد يرب الهدايه ذاك جاء كلامه حساني ذا جاء كلام يدعي الى الله ذا جاء كلام يفقه الى ربي في استغل فرصه ويذلنا افضل من كل الذين يجي هنا بعضنا يقعد بفذيه و يتحسروا و يرى الناس معهم أموال معهم معهم و ما مدرعه و مجارعه و مرتاحه يعني يرى نفسه أنه ما هو ما مع معه و... يعني يرى ذاك في نعمة كبيرة و يرى نفسه ما... معانا فالوادع قد يحصل على نعمة أكثر من ذلك كلها عندما يسمعه يعني طريق للهداية أو يدل على طريق للهداية ولا يستفيد يجوه ما هو أمن في الدنيا أو كان هذا الهدايه إلى الحق والهدايه إلى الجنة والهدايه إلى الطريق المستقيم والتجنب يعني والإنقاذ من النار هو أفضل من كل ما نفس الكلام قل بظهر الله وبرحمته فجل ذلك فليفرحه ويفرح واحد ويعرف ويستغله ويذكر أنه نعمة كبيرة هو خير مما يجمعه قل لا رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون هذا خاطبهم قال لأن يعني رفض الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله ورفض الإنجياد بحج ويعلف قالها الله ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق خبروا لي هذا الرزق الذي أنزل الله لكم حتى لعبتوا قلتوا ذا حلال وذا حرام أنتم ما هم من الله وله قلت تحرموا وتحلوا فالله أذل لكم الله ودي أذل لكم في هذا الأمر أم على الله يكفترون تفتروا على الله الكذب يعني انكم في خطا واضح ان الله بينزل عليكم نعمه ويدزكم ادتق الحلال وانتم تقولوا ذا حلال وذا حرام وتحرموا حتى ما حل الله لكم يعني انكم حتى يعني بعيدين ومغفلين إن ربي عليكم مثلا هم ويحلها بي حالي وارجع اقوله ذا قد مثلا إيه خمسة أبطن أو إذا الناقة إذا جل خمسة أبطن أو عشرة أبطن تقولي كذا ولا عايزة زكوبها ولا عايزة حلاتها ولا نحلوها. هذه البحيرة والسايبة والوصيلة والحام هذه الأشياء تقول حرام ويجلالهم يعني إن إيه يعني يتركوا حتى يلاقي الله عليهم بنعم ويبي حالهم ويبي زكهم يجي على هالمريض حلال وما يجي على القربعة حرام ذا ذا حلال ذا حرام إبله يلعب عليه يطلع بهم حتى في أشياء يتضرهم يجي إبله يعنى عات من حاجة حلا متر ويا ورجع النبي حين جيد إيه من الحق وإلا ما ينفع ما يربو في عنقدم يستاهلوا ويستحقوا أجدر عليهم حين يجي الشيطان عدولهم من عهد آدم وحابد حجب لا أكبر منه من عهد آدم واخبرنا الله في عقدة الله في دفة آدم وغيره منه والناس وعدنا من بني آدم ورجع للعب من العبد والناس يتبعوه وكما دعا ربي إله ما يعني جاءه صعب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزدقين فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم الله أذن لكم تحرموا وتحلوا ثم على الله تكفرون يعني بل على الله تكفرون تكذبون وتخلقون الكذب وتقولوا هذا حرام من الله حرم وما ظن الذين يفترون على الله الكذبه يوم القيامه وش باجوا موقفهم يوم القيامه اذا يفترون على الله الكذب يعني يتعمدون الكذب على الله كيف باجوا ظنهم يوم القيامه ان وج باجوا يوم القيامه وان ظنوا باجي لهم يوم القيامه إن الله له فضل على الناس يعني النبي عليهم يعني ايش شدة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله ذو فضل على الناس وأعطاهم ورزقهم ومن عليهم لكن ما يشك ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه هذا أيضا حين يقول ولكن أكثرهم لا يشكرون هذا يعني بتنبهنا لأن إحنا مشكلة إذا رأينا الناس مقبلين على شيء، مثل رأينا الناس مقبلين على الدنيا، وانتي هذا، ثم أنا بروح أعبد وحدي ولا راح أسوي كذا والناس الحق مثل الناس بجزء قدر من هو بهلا جنت بلع، بعضم كذا، هي كثير مع أن ينظر في القضية هو مبالغ عن مرتاعه، هو أن عمل أحسن، هو في أنا الطريق.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 بسربي نبا ينفعهم ويسربي خارجهم وانتبعد تلاقي حاوضة هنا يحدث ويخال لي أي شيء يعني, يعني الكثرة هذه بتأثر على المثال كما رأى الناس كلهم متوجهين وحصوصاً إذا أقارب له الأصليقهم كلهم متوجهين على الدنيا وأعمال راح معهم هذا وانت ترى عندهم شيء أفضل لكن تتركه وإيش تتجاه معهم فالله ينبه ذلك الكثير ما بيوم أي يعني أكثر الناس ما بيشكرهم. هذا وفي أشياء إذا الحين ترى مثل المبلغ على أساس من أشياء بقي نظر بعض مر الناس يعني إذا أرى الناس كلهم أفعلوا وفيه قالوا قالوا من جزهم ليش منع ومعنا يعني ربي فالله بي قال أكثر الناس ما ما هو كنت كنت أكثر الناس أكثر الناس قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن تقع أكثر من في الأرض يغلوك عن سبيل الله في نبهك الله لكن إيه لكن يعني يلبك الشيطان يقول لكم الناس جمعه في معهم ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قال الله للنبي وما تكون في شان يعني أي أمر ما تكون يا محمد في أي أمر ولا تتلو وما تتلو من هذا الأمر من قرآن ولا تعملون من عمل ورجع هذا الكلام وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا يعني إلا كنا عليك شاهدين كل عمل وكل تلاوة نحن شاهدين عليك هذا الكرام بالبداية ما تكونوا في جاني وما تلو منهم من القرآن للنبي كامل ولا تعملون يعني النبي وأسوء والمؤمنين ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم جهودا أي عمل تعملوا إحنا عليكم شهود ومسجلين له شهودا في تفيدون فيه يعني يشجع على العمل الصالح أو كان قال ما تعملون عمل لا كنا على جهود الحين تندفعوا له السابق على عمل احنا شاهدين وعارفين ودانه يعني ايه بات حاسبوا عليه على كل عمل على كل صغيره كبير يعني كل عمل بالجاهل مسجل كل عمل محفوظ كل عمل معلوم وما يعذب عن ربك من مثقال ذره ما يقيب عليه ولا يخفى عليه ولا مثقال ذره يعني ولا وزن الذرة ما يغيب عليه. قال ولا ذرة حتى واحد ما عبها أصغر منها. قال ولا أصغر من ذلك. قال ما عبد هميت كار الذرة في, في الأرض ولا في السماء في أي مكان. ما جاء لك تف إل تستجيب عن علم الله. ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله هي. قال ما به ولا لا أصغر من الذرة ولا أك... يعني يقول واحد ما مبلغ ثقل الذرة. قالها هو أصغر من مسكال الذرة ولا لا من مسكال الذرة إلا هو كله في كتاب يعني معلوم عندنا ما بلا كان بي عرب الله شيء يذلك يعني يفهمك من ربي ما ينسى والله في ما بحكي ربي كتاب ما بحكي ربي كتاب وشتبه مكتوب فيه لكنك بيقول لك نبي كتاب يعني إنها محفوظة ما يمكن لعنجي مكتوبة في كتاب بيصور لك الله يقول إلا في كتاب يعني إلا في علم ما بلا صور في كتاب تدري أن هذا يعني في علم لا يمكن أن ينسى لأنه من الله عنده في علم مسجل لأن الناس إذا بدك لا تنساه يبي تروح تكتبه قال كله نزجل. كله محفوظ عند الله يعني من الله مسجل في كتاب عشر ولا قال إلا في كتاب مبين وما يعذب عن ربك من ذكر في الارض ولا في السماء ولا صغر من ذر في شيء ولا في كتاب عندما قال واحد نشتيا لكن بها أشياء ما جدي بطلها معه يقول لا أحد العلماء فكيف قالها إذا إذا استطعت إنك الله في غير ولا تتعامل نعمه الله سهل. سهل. لا أولا لا تتعمل نعمة الله. لك شروط أولا قال لا تتعامل نعمه الله في معصيتي. شو يعني الله على في معصيتي. ثانيا قال لا لا جي, جي في مكان لا علم الله لا إيران. شو يعني هني إيران يجي في مكان لا يراه فارس ارجع كل ما قال كان اللي ما تعمل ما زاب الله نبهي بجثه كله من نعم الله ولا المال ولا ما ينساب له واحد ولا تعمل نعمه في الله في المال قال, قال ها وش حكيت تعمل نعمه الله في ماكثه قال وراه حساب عارفين الله راني ربي قال اشفش تشكر علي ربي ووساله في ان يعني ما لأنه ما يرىه في كل ايه لو سواء أنت في السقف الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان بيدرك ويراء عملك وما يخفى عليه شيء وكله يعني ولا يمكن أن ولا يمكن ايه يقفل عنه وهو أطراً داري به من دوته لك وش باتتوه لا ماتوت الى هنا الله <تصفيق> آية 62 من سورة يونس صرحة 26 عوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لترمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم الا انه على ان لله ما في السماوات ومن في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لكوم يسمعون قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا فيه يعني فيه تطمين للمؤمنين أولياء الله أحباب الله أصحاب الله الذين الذين يمتثلون ما أمر الله يتركون ما حرم الله المتقين قال هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني إن الله يكون معهم ومن كان معه من كان الله معه فلا بأس عليه ألا ان يقولوا ألا هذا أيضاً لفيد التأكيد وإِنَّا أيضاً لفيد التأكيد كأنه يقول أكيد أكيد أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله يكون معهم وإن الله يحفظهم ويحميهم هذا ولا منهم أولياء الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا بالله وصدقوا بما جاء به الله بكلام الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يتقون صدقوا واه وكانوا يتقوا يعني بيعملوا لما التقوى يعني انه يتجى واحد جهنم يتجى النار كانوا بيتجنبوا ما يوصلوا الى جهنم واجوا يفعلوا ما يقربهم من الله ما يسلم الى الجنه قال هؤلاء اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم البشرى في الحياه الدنيا البشرى بعضهم يفسرها بأن بيجي لهم أحلام تكون صادقة وبعضهم يفسرها بأن, بأن أن المؤمن يبشر بالخير يعني بالفوز في الدنيا والآخرة قالوا أن المؤمن أو أن الإنسان هذا شيء المفروض أننا ننتبه كل الإنسان إذا ضرب الموت، إذا يجب ينازع ما بيتفارق روح جسده لا قدرى مكانه إما في الجنه إما في النار كل إنسان يعني قبل يفارق إيش قبل يفارق الناس بيجوز عرف ما بلنا ما عبي يستطيع يتكلم أثناء المنازعه حتى يخبرهم كل إنسان ما ألأ بيفارق ال إيش يفارق الناس يعني إذا في الدنيا بيرام مكانه في الجنه وإذا كان من أهل السوق بيرام مكانه في إيش في النار إذن لهم البشرى ببشرهم ربي بالنعيم عادهم في الدنيا وعاد أيضا في الآخرة لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله إذا وعد الله بشيء لا يمكن يتبدل والله وعد النعيم وعد الجنة لمن أطاعه فما يمكن إيش يتغير هذا إذن لهم البشرى والله بوعدهم المؤمنين والمستجين بالجنة وذكر لها اوصاف ولا يمكن يتخلف شيء لأن الله ما لا تبدل كلمات الله ما ما هو ممكن يتغير أي كلمة أي, أو أي وعد من الله لأنه ما ما بشي ولا ولا الكذب لا يمكن على الله ولا يمكن أن يخلف الوعد يعني قوي وقادر ما يمكن يمنعه أي شيء لا يمكن أن يتخلف عن ما أن يخلف ما وعد لا تبديل لكلمات الله ما يمكن إذا وعد الله بشيء لا يمكن يتغير وكذلك إذا توعد على شيء إذا هدد على معصيه فلا يمكن يتبدل هذا الكلام لا يقول واحد يا ربي بجع يغفر يقول ربي يذيف هذا المعصي بادخله جهنم وبعض الناس يقول يا ربي غفور رحيم ويعني فال... يقول إذا فعل صيح أنت إذا فعت هذا فالجهنم يعني ما يمكن تخلف عن هذا إذا ضروري جهنم حين يقول الله بس خلت في الجهنم إذا بس خلت في الجهنم ما يمكن الله يخلف الوعد ولا الوعي. كل ما تكلم الله بكل ما أخبر الله به لا يمكن أن أش أن يتخلف. إذا هذا انتبه الإنسان لا تني ترجع علينا الشيطان. الشيطان بيدخل على الإنسان يحاول يغضه يقول يا ذاك ربي غفور رحيم. بايقف الربي. يا ذاك ما نام في الدولة. دولهم ما هم بسبرو مدري واجمعنا عادي بنصلي وعادي كذا ويرخيف على المعاصية. والرب غفور رحيم. وربي قال لك لا جاف على كذاك أخذ حق الغير ولا أه أو الزنا أو أي فاحشة أو أي مصيبة أو إذا تركت إذا فعلت أنت إذا تركت أي مصيبة هم من هذه إذا فعلت أنت قال المصير جهنم وأنت تقول لا ربي غفور رحيم. يعني وش يعني ذلك كلام ربي با يهددك في الجماعة ما ينفذ ذلك يتهدد قال لك لا ربي ما بيخلف الكلام الزادي قال كلمه خلص عندما يقولنا الله غفور رحيم لكن قال رحمتي وسعت كل شيء لكن لمن سأكتبها للذين تقول للذين يؤمنون رحم الله غفور رحيم لكن لمن امن ومن تأله ما إنك على المعصية ولا، سوب ما يمكن. ولا أجمع أن الله يقول حين يقول ربي زاف عارك المعصية، من يعفي الله ورسوله فإن له نار إنما خالدنا فيها أبداً. من رأي يقول إن الله غفور رحيم يعني إن ذاف على واحدة معصية فإن الله غفور رحيم يعني بدون لا تناقض إذا قلنا كذا. ما بنجمع بين الآيات إن الكلام من حكيم. قلنا عندما يقول الله إن الله غفور رحيم بيحدد لنا في كثير من آيات من ثالث. بيغفر لمن تاب ولمن أش آمن ولمن ابتدى بيغفر الله له ولو حد حصل منه معصية وتاب منها ورجع إلى الله بيغفر الله له هذا معنى غفور الرحمة وشديد العقاب لمن أش تمر على المعصيه ولم يتب إذا ما يمكن أن الله يخلف الأشياء الميعاد ولا يمكن الله يخلف الكلام إذا تكلم بكلام ما يمكن أه يتبدل فلا أحد قال لا يغفر أنكم أشياء فان أشياء بمننا ويغ غفرنا و. وي و... يعني وأشياء يعني حتى يشجعنا على فعل الناصر فقال انتبه ربي اذا تكلم بشيء ما يمكن ايش تتخلص لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نحن في, في سياق المؤمنين قال مهم باجل بشراف الدنيا و الآخرة الاخره ولا, ولا تبديل لكلمات الله ما يمكن تبدل كلام الله هو عجبه ذلك هو الفوز العظيم البكرة في الدنيا والبكرة في الآخرة هذا أحسن فوز ولا يحزن قولهم هنا بتلاحظوا كتابة ميم يعني وقف لازم لانه هنا يوقف حين كما لاحظوا الكلام بقى يبيع لأنه يقول ولا يخزنك قولهم يقول الله للنبي يقول لا يخزنك قولهم ويرد ربي عليه قال إن العزة لله جميع إذا ما قالوا إن العزة لله جميع قولهم يعني تكذيبهم تكذيبهم لك تكذيبهم ما جئت به المراد بقولهم يعني تكذيبهم تكذيبهم لك ولمما جئت به ودعاهم أليس وإيمانهم ودعاهم الآلهة والشركاء مع الله قال هذا يحزنك قولهم ربما هنا مراد تكذيبهم لكن كيف يسمي التكذيب هذا قول يعني النبي كذبوا رسول الله، كذبوا كلامه، ينتقدوه يذمه، وهم بيسمه عادة بيستعمل هذا عربي بيقولوا تكلم فلان في فلان، ما هم بيقولوا تكلم فلان في آخر، وش يعني تكلم فيه؟ يعني دمه، وسبه ولا؟ هذا إذا السلام نفسه قال ويرد بالدم، إذا لا يش لا يحذين كذولهم لا يحذين كلمهم فأن حين تكلم، حين تكلموا فيك وفي أخر وفي ما جاء به لا هذا. لا تبالي،, لا تبالي به ولا تخاف ولا, ولا على شيء لأن جواب ليش إن العزة لله جميع الله هو العزيز والعزة كلها له وقادر على نصر هذا الدين وإن كذبوه وإن استهموه وإن قالوا ما قالوا له إذن ولا يحجنك قولهم وهو معنى قولهم تكذيبهم وذمهم فما بلنا ربي قال تكلمت في فلان يعني ذمه هنا قولهم يعني تكلمهم بيقولوا تقاول فلان مع فلان العرب يعني كل واحد من ذم تاني سبب اذا إذا معنى الضول هنا الذم والتكذيب فلا يحزن ولا يحزن قولهم إن العزة لله جميعا هذا لا لا يحزن لأن العزة لله جميعا ماهم يعني ماهم ولا ولاهم طلين للحد ولاهم أسيرين في الدعارة يعني كأن النبي عندما يحزن في التكذيب يعني لا شيء أستع تجد النجاة ما عداه من تصور حين يكذبوا هذا الكلام ويكذبوا ما أدري به إن خلاص ما يعني إنك باش يعني إن يعني ما عدا مكتوب هالنجاة لا العزة لله جميعا والله بيظهر الحق مهما كان وإن كذبوه وإن فعلوا ما فعلوا فلا تعبال أمرات بالبند إن العزة لله جميعا هو السميع العليم بسمع كلامه ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء فلا تبالي به والله أعلمه بأنه ي تب... يعني والله يعلم بأنه في الحد وان الحق سينتصت فلا تبالي بقولهم ولا تحزن ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض كل من في السماوات وكل من في الأرض من الله القدرة المفروضة هي كلها كل يعني الله هو المتحكم لأنه مالك لكل من بالسماوات ومن في الأرض ربما يقال من يعني مراد بها العقلات فإذا ما مالك للعقلات بالسماوات والأرض فالباقي بالأولى ومعظم يقول ان مراد بمن اليمين كل ما بالسماوات وما الأرض الله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركة هؤلاء الذين يستبعوا أذيل يتبعوا إيش أصل آلهة غير الله ويجعلوا شريك لله قال ما بيتابعوا شريك لله ما لا شريك لله لأن ما بشي شريك ما بتتبعوا يعني بتتبعوا لا شيء أحجار لكن هذه أحجار ولا يتبعوا آلهة ما ما هي آلهة ولا إيش ولا شريك لله وما يتبعوا الذين يدعون من دون الله ما هم بيتبعوا شركاء لله يعني بيتخذوا شريك لله قالها ما بيتبعوا شركاء لله كان المعنى المعنى الله ما بيتبعوا شركاء ما شركاء لله من فضل. ما بشيء فما بيتبعوا شركاء هم يعني أشياء شركاء لله بس ولا ما شركاء إن يتبعون إلا الظنزل ولا يتبعوا قال ما, ما معهم أي مستند في عبادتهم هذا إلا الظن وإنهم إلا ما وَيَعْنِي هو الله فقط هو الذي جعل هذه الاشياء يعني هو الاله الوحيد ما بشيء مع الشريك الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه اذا عندما يقول هو الذي جعل لكم الليل ان نفهم انها هو فقط لا غير هذه واحده والثانيه نفهم انه بينعم عليكم إن هذه نعم كبرى نعم عظيمه عليكم فالمفروض انكم يعني انكم تنقادوا ما هي إيش؟ ش شعره غير فيه؟ والله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبتسراً. يعني جعلنا الليل جعل من خاصية الليل الظلام إلى الإنسان يحتاج إلى الهدوء إلى والراحة وفيه منفعة يعني النوم بالليل لأن المنام بالليل يستقر الإنسان وينام بالليل بيُو الجسم يحتاج الى النوم في الليل. خصوصا الليل بيكون انفع للجسم. يعني نوم النهار ما ينفع مثل نوم الليل. نوم الليل بيفي الجسم بشكل كبير. ويعني حتى إن هذي ما بي هذي مبلغ النهار وما بينام الليل. يعاني بيعاني من مشاكل صحيه وأمراض. وعند بعض بعضهم بيقد يعني قالوا أمراض خفيرة. يعني تتطور الى امراض خطيرة هذه التغني عن النوم اللاج. الليل وجدوا النوم الليل في فائدة كبيرة فالله حكيم وداري وما يحتاج احد جعل هذا الليل ليش بالنوم ولي راح حسب الانسان لانه يعرف ان الانسان يحتاج الى راحة ما يمكن ان يكون هذا الانسان بدون نوم والنهار مبصرة اضاءة كاملة إضاءة ما يهد الإنسان يستطيع ولا يسوي مثل عجر عجر هذه الإضاءة إضاءة في كل مكان تستطيع يعني كما بالاضاءه ما بيجي ما بتبين مع هذه الإضاءة وإضاءة في كل مكان في كل مكان إذن وجعل في لكم تست يعني تباشروا أعمالكم وتست يعني تستطيعوا تقوموا بعملكم وأيضاً حتى بعض الأشياء تحتاج الله وتحتاج للشمس تحتاج فالله هذا شيء ضروري يعني كما تأخر الليل وظل جاء مشكلة جاء معانا وكذلك في تأخر النار فالله بجعلها لناها بشكل يعني إيش يعني منظم ومرتب وعلى حاجة الإنسان فالمفروض المفروض إذن ولا أحد يشارك في هذا الشيء وهذا شيء مستمر كأن نحن بيقول الليل والنار إنه يتكرر على لواصث يعني من قبل هذا النعمة اللي من الله وصل يوميا يجدد علينا فين جاء الإنسان ويتذكر نعم الله قال هو الذي جعل لكم الليل ليتسكنوا فيه والنهار مبصرا يعني وجعل النهار مبصرا النهار مفعول أو معطوف على المفعول المفعول, المفعول الأول مبصرا معطوف على المفعول الثاني إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يعني لهذا الليل والنهار هذا في آيات ودليل الغم بي يعني يستمعوا يساهم الكلام قال اتخذ الله ولدا سبحانه قال مع الله ولدا بعض يقول المسيح بعض يقول الملائكه بعضهم يقول العذار قال الله سبحانه يعني يجاب سبحانه هذا ما من كرامه قال اتخذ الله ولدا يوقف عندها ويوقف او لا سبحانه تنزه يعني عندما يقول اتخذ الله ولدا نقول سبحانه يعني تنزه عن ذلك الله منزه عن ايه عن يفتخذ ولد. ما يمكن يتخذ ولد؟ لأن كل شيء, كل شيء في الكون هو مخلوق له تأخذ يخلق ولده وما هو سابر لا يكون الولد مثل الاب وما هو سابر اله مع الله فالله منزه عن ان يكون له ولد والولد ما بيقال يعني في الواقع في الو... في الو... ان الاب يحتاج الى الولد ويحتاج يعني بيحتاج له حياجه يعني عندي انه يكون الابن شاب وعندما يكبر الاب لكن الله ما يحتاج حد فايش قال سبحانه ان يتخذ ولد يعني كون يعني النفس تعتبر في بالنسبه يعني بالنسبه لله يعني احنا ناخذ معنى من يعني في الكمال فالله منزه عن هذا النفس منزه عن الحاجة نبي نقول عندما يقولوا اتخذ الله ولاه سبحانه يعني كلا ومنزه عن ذلك ما في سبحانه هذه النظره فيها قالوا تعجب فنسوق يا سبحان الله عجيب يعني من ايش هذا الاقتراح بعد فيها فيها نظره يعني تكبيد لله وأيضا فيها التعجب من من كلامهم أو التعجب من كلامهم سبحانه هو الغني يعني ما يحتاج. هو فوذي غني، ما بيشي غني عليه، هو الغني له ما في السماوات وما في الارض كل ما في السماوات وما في الارض هو له، راع مخلوق له، ما يمكن جواه جوا شريك له، لإن ذا محوره يعني مش شريك له، له ما في السماوات وما في الارض إن عندكم من سلطان بهذا، بس يعني إن عندكم من سلطان، إن هنا معناها النبي، يعني ما عندكم. ما عندكم من سلطان بهذا والسلطان هنا يأتي بمعنى العلم أو الحجة كلمة السلطان تاتي بمعنى حجة وتأتي احيانا بمعنى قوه فهنا قال ما معكم حجة على ذلك إن عندكم من سلطان يعني عموم يعني تعمل ماذا أي حجة نقول من منت التنسيس على العموم قال إن عندكم يعني ما عندكم من سلطان من حجة بهذا ما معكم أي حجه يقول من يعني اي حجه ما معكم اي حجه واي دليل على هذا ان تقولون على الله ما لا تعلمون اذا انتم تقولون شيء بغير دليل بغير حجه وين تستنكر ان كم أنكم يتجول على الله أشياء ما تعلموها يعني ان هذا يعني مخربنا ما يتكلم الإنسان عن الله عن الخالق عن العظيم باشياء ما يعرفها ان على الله ما لا تعلمون قول إن الذين يفترون على الله الكذب يعني يكذب على الله ويتعمد الكذب على الله قال ما هو ناجح؟ ما يمكن يفوز ولا يمكن ينجح ولا يمكن يفلح. هذا يعني في مع الله يقول مع الله ولا يفترون على الله ولا. قال هذا ما لكن ما قال هذي هذا الكلام؟ قال كذب على الله عام. اي واحد يشتري الكذب على الله قال معه مسلح لان الله يعني في هذا عام تشمل كل من تسد الى الله شيئا كذبا ضصفه بالسبح لها كذب تقول على الله بالكذب هذا يشتري على الله الكذب اذا هذا الذي يخربه فالعدائد يسترى على الله الكذب عندما يخلق الله الانسان ويجعلها مخير بين الفعل والترك ويجعله ايش يحدد لها طريق للخير وطريق للشر ويجعله يختار اي طريقا ويقول له اذا اختار طريق الخير هناك قلنا اذا اختار اختار طريق الشر فلك النار او نظيرك النار ويرجع يجي الناس يقولوا لها ما لي اللي بيختار ولا بيسبرجيننا الأفعال نا من الله ونسب الافعال الى الله إنها ليه بفعل؟ بيفتري على الله الكذب. يدعي إن الله هذي بفعل. وكذلك هذي بيوصف الله بأوصاف. هذي يوصف الله بأوصاف المخلوقين. فتقول لا دعموا له الولد يجعله يعمل مثل المخلوق. ما بع الوالد ما بييمكن له المخلوق. ال الذي يحتاج ولد. وكذلك هذي بيجعل الله يجعل سبعة من المخلوقين. هذي بيجعل الله يشبع الله المخلوقات. هذا يفترع الله كذب هذا يجسم الله يفترع الله كذب هذا يعتبر مع الله عين ولا أذن ولا أذان ولا عيون ولا ويفترع الله كذب فالنبي ينسب إلى شيء ما هو ما هو ممكن لأن الله يعني ما يمكن أن يكون جسم ولا يمكن أن يكون له آلات يدرك بدون آلة لا يحتاج عين من بها ولا وجه يعني بعضهم يشتروا على الله كذب وهذا في الواقع هو كذورة في بني إسرائيل يهبوا أشياء غريبة على ربي وافتراعات لماء يقولوا ربي تصور على ايه؟ مثل سورة الآدم ربي مثل سورة الآدم وهبوا يعني تطاولوا عليه فهذا هو ما يمكن بعض الناس بيفكر بي عتقد إحنا نقول الله يرى إن بعشر عيون لا الله ليس له عيون وليس له يعني ما هو جسم ما يمكن يرى ما يمكن نحنا أي حاجة تدرك بالعين في الواقع مخلوقة مثلنا فالله منزع عن الرؤية ومنزع عن مشابهه المخلوقين وذي بيدعي هذه الأشياء بيشتري على الله وهذا شيء يعني خلل وانحراف بالعديد فالله بحذر الله منه. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم كان اكثر اغراضهم في الافتراء على الله الكذب وعدم التصديق بما جاء به النبي وكذلك الانحراف حتى ولو بعد الاسلام وحرفوا بالاعداء وبكروا الله الكذب بيكون الغرض الحامل لذلك متاع الدنيا طلب الدنيا إذن قال متاع هؤلاء اشتراءهم متاع في الدنيا هم بيطلبوا في الوادع مصلحة دنيوية اشتريه إيش مثلا في عهد النبي أرادوا يعني يخافوا على زعامة ثم وعلى على ثم أن يأخذها النبي منهم يجدون مثلا باقي المواطنين فعارض النبي وكذب ومعرفه يجي ليحافظوا على مكانة وبعد النبي وبعد ما ظهر بحاول الناس يظهروا لهم بآراء ثانية خصوصا عندما جاءوا بدايش عندما تولى الامر غير أهله وغير أصحابه حاول الناس يتقربوا إليهم ويقول لهم آراء فيها العديدة تخالف إيش ما جاء به النبي لأن يعني وصلنا إلى درجة أن نتولى في يعني تولى إيش. يعني ولاية المسلمين من ليس أهلاً لذلك بل من كان بعضهم يعني بعضهم كانوا يعني يبغضون النبي، من سول بعضهم كانوا يكبرون العداوه لنا لرسول الله، فكان بعضهم تقرب اليهم به تهريب العداي، ومحاربة على البيت ومخالفه في ما يقولون به وإن كان تجاه بيكره، في م يبتغون متاع الدنيا، متاع في الدنيا, الدنيا ثم الينا مرجعهم لا لكن الينا مرجعهم. سيعود إلينا ثم نذيكهم العذاب الشديدة بما كانوا يخرون إذن وعيد من الله وعيد شديد على ذلك وثل عليه النبى نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. فاجمعوا أمركم وجركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما زالتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الملك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين قال اتل عليهم نبأ نوح يقول الله اتل عليهم نبأ نوح قصه نوح خبر نوح لعلهم يستفيدون لعلهم يستعظون لان فيما مضى من الأحداث إظهر عبرة لهم قلت له عليه النبأ نوحن إذ قال القومة حين قال القومة يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله يا قوم إن كان كبر عليكم يعني قد اشتد عليكم وقدوا بأمر تقيل عليكم فقل عليكم مقامي يعني مكسي بينكم وإزامتي بينكم لأنهم قد سائموا منهم جلس يدئيهم قال ألف سنتين إلا هم دين عاما قال لي ذلك كيف عليكم والسدر عليكم مجامي قد مليتكم تعبتم من تذكيري ومن اي من دعواتي ف قال فعلى الله توكل انا اتوكل يعني جعت اموري كلها الى الله واسندت امري الى الله الجات امري الى الله وانتو قال جاز فاجمعوا امركم إذا إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله يتوكّث قلنا لهم على الله توكلت يعني لا على غيرهم ما أنا متكد إلا على الله معتمد على الله وأنا يعني فعني ضامن أن يحميني الله منكم فجاهكم في يعني فيظهر لكم قبلان يعني إنكم على باطل ما تستطيعوا أن يتضرهم هو واحد ما دمع الله دليل أن أجبع ماهم ما, ما يشكلوا قوة فقال على الله إجارت كات فاجمع أمره الأمر أمر هنا يعني يعني رأيهم كان والاجماع يعني ورجب يعلم فرق اجمع يعني يعلم ما معناها اجمع فرق بين اجمع واجمع اجمع المال اجمع الناس اجمع الجيش هذا الجمع كل شيء لكن اجمع هذا الشيء للأم للأمور للأشياء المعنوية بمعنى إعزن إذن آج أجمعوا أمركم يعني إعزنوا أمركم مقطع قال خلاص إذا تعبتوا مني وستقل عليكم مكسي بينكم وكلامي وتذكيري فإعزنوا رأيكم مع شركائكم مع كل أعوانكم ورجعوا أجبوا عليهم ونهام ولا تريعوني ولا تنهلوني إذن قال فاجمعوا أمركم يعني اعزموا أمركم مقطع أو أمر وشركاءكم يعني مع شركائكم اجمعوا يعني اج اجمعوا يعني اعزموا أمركم وجرروا أمركم معاه مع شركائكم ثم لا يكون أمركم عليكم قمة لا عتقتم موجس تهموا جرموا وتربو مني يا فموجب عدوني وبعده ثم لا يكون أمركم عليكم قمة ثم رضوا إليا جاه يعني جاهم تبمو مني وبتلوني وخلصوا مني ولا سمهلون ولا سنظرون يعني ولا سمير من أنظرته تقول أنظرته يعني أمهاتك كان في يعني إن ما يعني لأن مطمئن وعارف أن الله بأهني وأنه لن يستطيعوا أن يصير الأذابه معه واجب من الله فإنت ولايتهم حد بيقول لهم فإنت ولايتهم إذا فتي نبههم أنا ما بندعوهم إلا إلى شيء في مصلحةهم. عندما أدعوكم وأتحمل هذا أنا كله لأجل مصلحة لكم. وعجل طبعًا أمي أمرت من عند الله وفيها مصلحة لكم فقط. أنا ما في نظرها. إذا آمنتوا. المصلحة عدلكم. في, في إذا ما ريسوف ما يعني فيكم حيب على ضر دق في جابه. أنت تكدل واحد من ضعه. لقد ما ان اكون مسؤوليه هناك من يكون مسؤوليه هناك من يكون مسؤوليه هناك من يكون مسؤوليه هناك من يكون من يكون مسؤوليه هناك من يكون مسؤوليه من يكون مسؤوليه هناك من يكون مسؤوليه هناك من يكون فأنت ولا يفهم ما سألتكم عليه من أجر يعني فدروا يعني ما أنا مجتيف ما معي فائدة ولا شيء أي حاجة ما بلشت مسويها كتب ونعرف الحين تقدم الواحد فائدة ولا منفعة يعني حاجة تقدم له شهادية ولا شيء وبنفعله تقول لا ترضخ في يعني ما أنا مستفيد أقولها ما سألت ولا أندريها ولا فيها هذا ما معي مقابل آخر شيء لا بدي كل هذا غير في اجتيبها من ما مامع مخلعت فيها حتى يقول ما أعجبني ولا لا أنك بايض بطرني ولا أنك بايحسرني ولا ما هم قال نطالب لكم شيء ولا شيء أجره منكم وراهي فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله قال الذي أجرني وتيبني والله يعني لأن الله أمرني بهذا وما أعجب بايز يبني على هذه الأسواب الكبير قال إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أنا مأمور التمثل لكم ما بالله مأمور اني أجل ومرت ان اكون من المسلمين لأنفسهم لله فعندما أدعوكم هذا ما يشترك لأيش اصبح كبير عليكم او ما بلاي نشترك ندخل جميعا كلنا في طاعه الله ونسلم أنفسنا لله اذا ما قصدي العجب ولا قصدي أي مقابل انما قصدي من هذا يعني أجل مسرحه لكم هو من الله مشي منكم وانا نفسي اشتيبأنا امرين لكم مسلم لله ما أمر أن أكون من المسلمين إذا فعني يشتينهم ينتبهوا يعرفوا إن المفروض إن يتبعوه ما بأي غرض في, في دعاءهم في دعواتهم فكذبوا ما انكثلوا ولا رضوا فكذبوا فنجيناه ومن معه في الظروف وجعلناهم خلائق إلجاء اغرقهم الله قال يعني إن الله أمر نوح بأن يصنع سفينة يصنع سفينة في وسط الأرض لا يحوى البحر ولا يحوى والدراب يأتي ويصخروا واذا يصنع سفينة؟ هذا يصنع سفينة يصنعها جنب البحر يصنع المابلد جاية بشواجة يعني يوصلها البحر وهذا بعيد من البحر بس إذا ما السفينة هني ويبي ونقول هذا هناك ولا ما هما دواتهم كلها ولا هي ونا على السفينة فيلسوف دقيق أم لا ما أتى أمر الله وأصلى يعني أنزل الله عليه من الأمطار الغزيرة وفاضت الأرض إلى الميه حتى يعني ارتفع من سب المياه على وغط الجبل حتى هرتوا جميعا ما عد كل من حاول يعني ما أحد نجى من الغرق الا من ركب في هذه السفينه فكذبوا فنجيناهم ومن معه في الفرق، الفلك يعني السفينه احنا قلنا لكم كلمه فرق استعملت معناها سفينه وتستعمل معناها سفن فهنا المراد ما السفينه فنجيناه ومن معه في الفلك يعني في السفينه وجعلناهم خلايف خلايف جعلناهم خلايف اللي معه هو هذا يعني من الخلاص يعني ملذ ملك الأرض من خلفوا هؤلاء واصبحوا وأصبحوا أج المالك الأرض والمتولين والمسيطرين أصبح كل شيء لهم إذن خلائف لمن أغرقنا هذا وجعلناهم مخ وجعلنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا والذي كذب وما الذي يهتم الآياتنا أغرقنا فانظر كيف كان عاجبتهم المنذرين تامل تأمل وأنت كيف جاءوا عاجبتهم؟ كيف أنها يعني ما نفع بهم أنذرهم وحذرهم وما نفع بهم ايش كيف صلّى الله عليهم العذاب والعقوبة العاجله إذاً يفهموا ذولا على المكلا، يفهموا أنه إذا ما رضوا وإذا استمروا في معصية الله فان فإن الله سيسلق عليهم. عليهم يعني في التهديد لهم يعني حتى يرجعوا إلى الحاج ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب الموتدين طبعا من بعد نوح يعني أصبح يعني في زمن نوح بعد الغرب اصبح الناس كلهم مؤمنين مع كل المؤمنين ذكرت كان الناس أمة واحدة كلهم تليج شرع الله لكن مع الوقت دخل الشيطان وع وتنازل الناس ولا الشيطان والأهواء والأطماع حتى خرج بعضنا لها وكذبوا بالآيات وكذبوا بما جاء به الله وكذبوا بما يعني, يعني جاء عن عن طريق نوح اخبرهم بالحب لكن رجعوا ما بعد يعني هناك من عصى الله وكذب باجما جاء ما جاء به, به الله فرسلنا الرسل اخرين من بعد نوح ثم بعثنا من بعده رسلا من بعد نوح أرسلنا رسل الى قومهم فجاؤهم اغلب بيخسر لان يظنوا بعد فتره حتى اصبح تغير و في الناس و في الناس قال ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الأشياء التي كذبوها من التي جاء بها نوح يعني الأشياء التي كذبوا بها قبل ان ياتي الرسل إلىهم كذبوا ما بعد ما جاء الرسل يعني ما رضوا يؤمنوا برسل يعني كانهم لم يرسل إليهم احد قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل إذن كذبوا به من قبل ما يعني مستحيل إنهم يؤمنوا به لو يجيه رسوله يجيه ما يجيه كانهم عندما كذبوا ما هي على عدم إيه إنهم ابتعدوا مع عرفوا الحق واشتبه عليهم مثل إيه حناس لأن بعد ما جاء الرسول إليهم ما نبعدهم فإذن كذبوا ما إيه ما ردحهم عن كذب الرسل الآخرين ثم بعدنا من بعده يعني من بعد أنه رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات والأجلة الواضحة بينه فلماذا يعني واضحة فما كانوا ليؤمنوا حتى قال فما كانوا ليؤمنوا تشيد معنى النسف يعني كانوا مستحر لهم يعني في عناد ولجاج لوجي جماعي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نضوا على قلوب المعتدين هنا إذن فأنا قال كذلك يستمرون على غفلتهم وعنادهم ولجاجهم وبعدهم عن الحق حتى ان الله يعني عندما عرف منهم هذا الامر وعرف عدم استجابتهم عدم استجابتهم للحق ما تركهم تركهم ما عاد اجى ما عاد يعلم الارطاه واجبره لان كل ما يعلم الله طريقه للهداه لم ياخذوا بها فما بفعل كل ما جعلهم الله طريق كل ما يسهل لهم طريق كل ما عرفهم طريق كل ما ارشدهم الى شيء ودليل ما اندفعوا به ترك الله لهذه الاشياء لهذه الالطاف يسمى يعني يقال خذرا لهم يعني تركهم ما عدا ارشدهم ما عدا ابنهم ايش ما عدا ابنهم الطاف ما عدا ابنهم اشياء يسر لهم الحل لان كل ما سهل ما يش الأشياء هذه كل ما سهل مدو الطرق يعني سلوك طريق الحد مستفاده تركه الله وقال هنا خذ لهم فإذا خذ الله ما عاد يمكن يهتدوا يعني وهم استمروا وعيشوا ما عاد يمكن يهتدوا كأنهم يعني كانهم كأنهم يعني كده مغلوفهم غلجهم يعني ما عاد ممكن يقول ايش طبعا الله على قلوبهم يعني مثل الحين يربي ايه كفلها ما عاد تفهمين لكن نفهم انه ما يمكن له معناه حقيقي ان الله بيقفلها وغلقها ما تفهم الله يشيمهم بيستمروا في اناديهم اللي مثل من هجوم خلقهم كذا ما هو سبب هم يهم يحييهم من افراح الله فما واحد بيقول ما ذهله من افراح خلق كذا يعني ما هو نافذ ما لا يسوي الله على قلوبهم يعني على هذه ما يمكن يتغيروا مثل الله مخلوقين على هذه الحالة نفهمها بكل مكان يقول الله على قلوبهم ما يمكن أن الله للمعنى طبع على قلوبهم يعني منعها من الزهن. لكن ما عرف هذا المعنى لأن الله ما دون أحد من ما شيء الله عن ضعفهم عن الحق وعن بعدهم عن الاستجابة الحق حتى كانهم مخلوقين هكذا كأن الله طبع عليها فقط فإذا تعبير مجازي يراد التعبير عن لجاجهم وبعدهم عن الحق أنهم لا يمكنهم يتغيروا مثل الله أهم مثل الله حالكم ربي كذا قال الله فالله لا يمكن يغلب قلوبهم لأن الله حد قدعهم العزم العاسم مكلفين العزم مطلوبين فلا ما, ما عبروا فقال هم كأنهم ما يجب على هذا الشيء يعني ما يمكن يتغيروه فذلك نطبعه على قلوب المعتدين في الحالة المعتدين هذين معتدين هم كذلك يستمروا على هذا كأنهم مطبع على قلوبهم ثم بعثنا من بعدهم موسى ثم بعثنا من بعد الرسل موسى وثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا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 ثم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا بتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ثم بعضنا من بعدهم من بعد هؤلاء الرسل بعدها فترة طويلة فعادت فيها ثم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إذا موسى نبي وهارون نبي فعثهم الله إلى فرعون وملائه بآياتنا بأدلتنا وفي بتشريعاتنا فاستكبروا استكبر فرعون وملائه وقومه استكبروا وكانوا قوما مجرمين وهم أخرى كانوا قوم مجرمين هذا يبين عدم الإيمان إن ما يؤمن بالحق لابي سبب الأعمال إن كان ميرمين وكان ماشدغاه فراقيت ويزلم الناس ويقتلوا ويفقد الدماء ويسلطوا على حقوق الناس فلذا فهذا سبب إلى عاش إن ما عاد يقبل الحق فإن ذي بيجو بي يستمر في المعصيه ويزيد في المعصية بيجي يجزع قلبه. ويقل فهم ما يتقبل يقبل الحق فقال استكبروا وكانوا قوما مجرمين كان السبب هو كان اي حين جاءهم قوم مجرمين ما رضي بالحق فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا حين جاءهم الحق هذه من عندنا حق واضح ثابت ومن عندنا ودروا كانه عرفوا انه من عندنا ما هم عند موسى وهارون يعني انهم عند الله فلما جاءهم الحكم من عندنا قالوا انها ذاه سحر مودي فintellijهم الحد من عند الله وعرفوا قالوا هذا سحر واضح سحر واضح الذي جاء بالموسى ومدار الماوزه قال موسى تقولون الحق لما جاءكم يعني تقولوا هذا الكلام نجيكم الحق قاعد تقولوا هذا الكلام هنا بحال ما ذكروا شو يقولوا يعني تقولوا هذا الكلام يعني سحر قال موسى ركزوا لقيفهم قال موسى أتقولون أن لما جاءكم؟ يعني بتقولوا هذا كلام وهو سحر مبين. ورجاب يستنكر الله عليهم. أسحرون هذا. اذا أسحرون هذا ما هو كلامه؟ ما شيء أتقولون أن هذا؟ ما بيقولوا أسحرون هذا. قالوا سحر مبين. ما بيسألوا. وما بيستنكروا. قالوا هذا سحر مبين. واضح. إذا معنى أتقولون للحق لما جاءكم يعني بتقولوا هذا كلام سابق قال المقول محذوفنا أتقولون لهذا كلام للحق لما جاءكم ورجعوا يستنكر الله عليهم يعني إتفهم آخر أسيهرن هذا هذا سحر اللي بتروحون شو وانتو, وانتو عرف الناس السحر وهذا بعيد من السحر وهذا سحر يعني هذا واضح ما هو سحر أسيهرن هذا ولا أفلح الساهر والفساحر ما بينجح قالوا اجئتنا لترفيتنا اما وجدنا عليه ابانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بما مؤمن لا يعني هو من كلام الله يعني انت قال موسى والله من كلام موسى يعني قال موسى أتقول تقولون الحق لما جاءكم وقال موسى أيضا السحر هذا يعني أتقول تقولون حق يعني تقولوا هذا كلام ذي قالوا لأنهم قالوا قبل قليل قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا موسى أتقولوا ننحق لما جاءكم هذا الكلام من السحر مبين أسحر هذا يقول لهم موسى معهم ما دي بيقولون إذا فهمت كذا ذول الإشكال لديه مشكلة أسحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجئتنا لتلفتنا عما يجدنا عليه آبائنا قالوا أجئتنا لتلفتنا لتطرفنا عن ما كان عليه آبائنا وعما كنا عليه آبائنا وأجدادنا عن عبادتنا وعن عن ما كنا على في عبادتنا تشتي تصرفنا واذا يشتينا بالذرحين ربك وتشتي لجي لك إيش لك تدول علينا كان يشتي لك تصبح الملك علينا تشتي هذا الأمر يعني أجمعك غرض دنيوي ما قصدك إيش مصلحتنا تشتي تصرفنا عما نعبد إيش عما إحنا معتادين عليه وعما شائر المعتاد والطبيعي وتصرفنا إلى أمر آخر إيش لك يصبح الملك لك طبعا ما قالوا الملك قالوا ويكون لكم الكبرياء قالوا لأن حادثا الكبرياء غير الملك عادثا لأن الملك عادثا يكون فيهم كبرياء قالوا تشي لك الكبرياء يعني ايش تصبح ملك علينا وما نحن لكم بمؤمنين ما نحن راضين ايش نصدقكم ولا نؤمن بكلامكم وقال فرعا ونؤتوني بكل ساحر علم لما أظهر أشياء عجيبة وآيات لأنه جاب آياتنا صح يعني أرسلناهم بآياتنا بآياتنا بدليله ومعجزات واضحة كثيرة منها ضمنها العصر عندما كان ذرة من عصر تحولت إلى ثعبان واضح ما في إشتر وكان إذا خرج ده قال بتخرج إذا دخل يده في نابي خرجها وبيظهر بيضاء شيء نور مثل الشمس ويعني آيات كثيرة قال تسعة آيات قال الله كان يعني أرسل يعني الله موسى تفعي فقال فرعون هذا ما بلا سحر ونحن بنجيب نجيب قال خلاص ادعى السحرة وقلنا لكم هم في ذلك الوقت يعني قوم فرعون كان قد اشتهروا بالسحر قد مهروا فيه واصبحوا يعني خبرة كبيرة في السحر فالله جعل لموسى معجزة في هذا المجال لأنه حاجة ما يتبرون أن سحر هنا أصحاب خبرة في هذا عندما تحول العصا إلى ثعبان ما يمكن يقولون أنها ما بلها سحر وهم بس بالسحر فجعل الله قلنا لكم الله المعجزة من جسم ما ينبغ فيها الناس يتفوقون فيها الناس يتعرفون الناس حتى يظهر لهم من ما هو, هو مثل عجز منهم إنهم فاهمين في هذا المجال ما بل شيء من الله شيء رباني فنبغوا في السحر وتفوقوا فيه واصبحوا يعني فلذا قال موسى قال فرعون قال خلاص اجمعوا لي كلهم اتوني بكل ساحر عليم جمع السحرة يعني ساحر وعالم خبير يعني يجيب احسن السحرة واتبقوا مع موسى على مو... على يوم دي قال موعدكم يوم الزينه اللي تلاقوا ورجعوا بسرعه كلهم يعني وهم باقوا السحر وعندي هنا الناس لا عند باقي الثعبان ويجي يتحول إلى عصا، ولو صرت بقدر كذا قال البث عادين حول هاي يروح الناس، فعابين والناس ما هم ذارين وما عد، إيه ومتاعك المعيزة، يعني ولا لو حول هذا الحقيقة لان نعرف الظاهر انها حقيقة انها بتحول العصا إلى ثعبان، لكن يشين السحر كذا، كذا يحول يحولها ولو ما... لو هو سحر، لكن قد الناس، بقى بعثوا الناس ينحيل إيران جاهوزرة. يدرون ما يعني يجي يعني يظل على الناس يفهم يقدر انه ما بلاته، فلما جاء السهرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم يقولون كهذا ألقوا ألقوا ذبات القهوة ذي جهزته وذ استعدته له، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسهر، فين ألقى العصير حقتهم لا وذي فعاب قالوا ذي كثيرة وكبيرة حتى إنها جابوا في موسى يعني بدأت الخوف فيه حين رأى أسعابي وديم دريكم خوف لا يجوا ما, يجو ما يستطيع يظهر للناس الحج لا يجوا ما يستطيع يظهر للناس الحج يعني أن الناس بيروا هسعابين وذي بيروا هسعبين فلما ألقوا قال موسى ما جيتم بالسحب قال هذي جيتم بهذا سحب والسحب ما يمكن يمكنه هو باطل ان الله سيبطل <تصفيق> <تصفيق> <أيه. تصفيق> ما قال ماجي ما جئتم بالسهر قال ها ما جئتم بالسهر ما جئتم بالسهر يعني ها ما جئتم بالسهر ما هذا ذي لا سابق الله بلا إنه لتعريفهم جمعه في ذا قال موسى ما جئتم به سحرو، الذي جئتم به، الذي جئتم به الذي جئتم به السحر يعني هو السحر، يعني لا غير، ما هذي جيتك، قال ذي جيتك، هذا ذي هو سحر، إن الله سبط له، ربي سبط له يعني هلك، فإذا مر يعني, يعني ما هو ناجي، إن الله لا يفرح أعمال المستدين، دائما يعني إن الله بيفسد أيه ويبطل أعمال المستدين، مؤامرتين وعلى و... الحد فإن الله مهما كان وذاه في التضمين للناس إن الله ما بيتم عمل المفسدين إن الله بيدمره به الكهؤال يعني يزيله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما بينجده فيجى يفشل ولو كان حاولوا فيه هو جع ولو كان معه مقدراه ولكن أن الله عز وجل كل شيء و الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله يحق الحق بكلماته وبأوامره بما جاء به ولو كره المجرمون لو كرهوا المجرمون ولو اقتطعوا من ذلك وهذا ايضا حتى لو كره المجرمين وإن كانوا خذيرين ما عم رضي الله عنه ولا أيضا فيها تضمين يعني إن في الوضع هذا بيستفيد واحد منها كل في كل لحظة وهذا من عجائب القرآن يعني بنلاحظ بعض الآش نحنا بنستشهد نظهر، فيقول فلم إيش؟ إن الله سيبطله على الآش لعمل المفسدين. يعني الآن إذا جمع المفسدين ورنا عمل كبير لهم وقوة، هو فالله ما هم إيه؟ ما هم نجح لهذه القوة، إن الله بيطلقها. هذا واحدة. لأن ما ما قال ما بلا ذولي. قال الله لفر عمل مفسدين هي كل يعني. ما حدد مكان ولا زمان ولا ناس ولا هذا عم وأيضاً حينما قال حب الله حد بسلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمين ولو كانوا كم مهم المجرمون في حين جيد الحينه الرأي العالمي والرأي كله على التنكار أشياء جاء بها الشر بايح تيضبتها الله ما وكرهها كل المجرمون لو كانوا لو قاموا عليها إعلامياً ولو قاموا تعذوا كل الناس واستنكروا كل المجرمين فان الله إيه بحتاج هذا الحد لا يقوم مع يعني بعمر راسي يعني يخاف احد في بعض الاراء حتى الدين اصبحت يعني كل محاربه من الناس جمع في كثير من العالم وحتى في عالم في العالم الاسلامي قبل هناك من بي يعني من العالم الإسلامي من يقوم مع مع الكفر على شرائع دينية. في فالله سبحانه وتعالى بيحق الحق ولو كانوا المجرمين ولو كانوا يعني كما كانوا فلن يهذروا. فما آمن لموسى إلا ذريه منكم مع هذا ظهر. ظهر لأن الثعبه العفارج القاها موسى بعد ما ألقواهم. ألقوا الثعابين. يعني العصير تحوله إلى ثعادن في نظر الناس وفي الوادع ما بتتحول إلى ثعادن يعني السحرة بيلعبوا على النظر بيخادع النظر بيخلق ترشي على غير حال، يعني الساحر بيقم خبرة حتى يخليك ترى مثلا العصير يخليك ترى ايه فعبا فالسحرة دار يعني ألقوا سحرين وتحول يعني رأي الناس ثعادن يعني هائلة وكثيرة وكثيرة ورجع الآن موسى أسه فإذا هي ثعبان من الله وثعبان كبير والتهم ذهب الثعابين كلها أكلها ما علي الساب الجوسر وإن جاءت الثعابين وإن جاءت الأصير لأن الثعابين ذاهبت كما أضيق عدود فترة ورجع الجاوي أصحر. لكن ماذا وإن جاءت وإن جاءت الأصير حقتهم وان سابق له زهد ما بشي سير كذا يأكل ما بشي يوجد شيء عصا تأكل العصري العصر حقيقة السنة يعني عرفوا أنه دعبان حقيقي حولها الله فإذا كان السحراء أول من آمن ذلك آمنوا السحراء وقال جاء قالها ما بلا تسجيتوا أنتوا إياه واتفقتوا أنهم آمروا من بينكم فقال إيش؟ لكن أنا ما ذكر الله بعد القصة لأنه قال مع ذلك ما آمن الله ما آمن قم فرعون ولا المصريين إنما آمن من قومه من قومه وزا. أصلاً بني إسرائيل بني إسرائيل يعني إسرائيل يعقب عليه السلام نعرف أن يعقب عليه السلام أو أن يوسف عليه السلام يعني ذهب إلى مصر وجلس فيها فترة وتمكن في مصر وأصبح لها يعني مكانة في الدولة ورجع استقدم أبوه وأخوته إلى مصر وجاءوا الى مصر وعاشوا في مصر هاجره هم كلهم بني ابناء يعقوب اذا كلمه يعقوب هو اسم اسرائيل في القران احنا اسرائيل اشتي عقوب بني اسرائيل هم ابناء يعقوب جلسوا في فراع وجاءت واصبحوا كثير لكن بعد ازدهروا بعد ما في ويعني نكلوا بهم وقالوا يستحيون بي... سام يعني بيخلوا سام يقتلهم يعني الان يعني الابناء ويقتلوهم ويعذبوا يعني بهذلهم وجاموسه اد يدق ايه اجنادي جمع قاموا هو اولاء المصار المصار يعني الاكبر مع المعجزات والجي ما عمل الله ذريه من, من قوم يعني بعض الاولاد من من قوم من بني اسرائيل حتى بني قومه ما يعني ما عمل والسبب كانت متجد كان كانت طاغ فلذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون هم خائفين فقال لقدم من فرعون وملائهم أن يفتنهم يفتنهم يعني يعذبهم حتى يرجعوا إلى أهل حتى يرجعوا عن الحق فهم خائفين لا يعذبهم لا يجب ما يسروا ما مثلا يفتنهم مات على خوفهم أن يعذبهم ما قال خادم من القرآن نعدب فخادم من القرآن يفتنهم يعني انه يعذب معذاب يرجعهم يخرجهم من الدين وما عيش توهم يقدر عرف الحق اذا اجتنا احنا المراقبه التعذيب لكن نسماها كانها تعذيب يؤدي إلى ايه إلى الانحراف نخليك ايش يرجع يردك على الحق لا على خوف من فرعون وملائه قالوا بما يثوق يعني فرعون هذا <تصفيق> <تصفيق> قال فيها يقال من فرعون وملائه ما قال <تصفيق> جال، جال من فرعون وملأهم قال بما كل المرات وفرعون لكن حين فرعون يعني كانوا كان وكان يعني كانه اصبح جماعه وبح التفسير آخر نمرأي أرى خوف من فرعون ومن ملأهم يعني من كبارهم وسادتهم يعني قنيس رأيهم هم خائفين من فرعون ومن عاشم دني من الكبار حكون دني إسرائيل في هذا النهاية وإن فرعون العالم في الأرض وكان يعني تجبر وطاغي وإنه لمن المسلفين يعني ذيك الحد أسره يعني زاد في الأشي في التجبر وفي الأشي وفي الظلم وفي, وفي, وفي المعصية فقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه ان كنتم مسلمين قالت قال يا قوم ان كنتم امنتم بالله لا تصدقوا بالله فعليه توكلوا يعني لا تتكلموا لا ولا لا لا تتكلموا عليه, عليه توكلوا يعني تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لا واعتمدوا الثقوب وثقود مع أنه إله فعليه يتوكلوا إن كنتم مسلمين إذا أنتم مسلمين إذا من شأن المسلم أنه يتوكل على الله فقط ولا يركن إلا على ربي لا يركن في أموره كل شيء إلا على الله هذا هو الإيمان الصدق، هذا هو الاسلام الصد إذا واحد مسلم قال لي لنتم مسلمين فالمفروض أنكم لا تعتمدوا ولا تذقوا إلا بالله وتركنوا اليه وهذا بيو اذا التوكل على الله فقط ومتكت بالله عليه بينفع لكن السبب ان الناس عندهم بيركنوا على بعض المساني ويركنوا على انفسهم في دفع الاضرار وفي جمع المنازع ما بينجحوا ويفشلوا في كثير من احيانا لكن الذي بيو يعتمد على الله بيير يعني يشاهد قدرة الله وشاهد أشياء غريبة. يعني إن الله بيكون مع في أجد المواد. وتدخل ربي مع في أجد المواد فيعني تدخل عليه. حين هو راجع إلى يعني مطمئن وارد بالله. بس لما تزعله. فين تتكلوا على الله وطمأنه إليه. ما السر في العالم؟ معهم من لا مجموعة. صغيره معهم من ال أولاد أو من البرية. مع فرعون ما محمل حملات الله ولا شيء وهم خائفين وهربوا فرعون بلا لما أنقذوا عند البحر لكن لما توكلوا على الله يعني واعتمدوا على الله أنجاهم الله وصل يعني ايش جعل البحر يعلم في البحر أو في النهر هذا نهر النيل طريق يابس يمشوا به وسط النهر كذا يمشوا من الأرض وما شو لما جنود فرعان وراهم بيلحقوا وراهم يعني قال ما حد وجاو براهم قدم كلهم أي قدم في النهر يعني آخر واحد طلع من من أي من قوم موسى ما بلع طلع آخر واحد يقول ربي بل النهر عليهم حين قدم ضم فرعان بأي أشيء وفضلناه من هذا شيء ما هو أي ما يتخيل الإنسان ولا أي لكن حينما انه الى الله وتوكلوا على الفقد كان الله معنا قال عليه عليه توكلوا إن كنتم مسلمين لانه بعض المرأة يعني بسرحنا كثير مننا نبي يقول ما جالي شيء ما زلني ما زلني ربي ما جالي فزاهم لا يقردوا ولا يشبروا ولا, ولا يزيد في التعاب والله يزيد يقول ما ما يعني ربي ما أبلي شيء ولا ما سوى لي شيء وفي الواقع ما بيهم ريئا ربي ما بيهم اعتمد على ربي اعتمد على غيره فإذا ما بيأيه يسهل الله أموره بيجوع اسم هذا الانسان والله فقال اعتمد على شيء خلف من اتكل على شيء كما بيد واحد معتمد على وظيفة وعنده ما بالله سياء لو ما سياءك الوظيفة ما مسترعي جاءوا معا لا سياءك الوظيفة هذا يعتمد على الوظيفه ويعتقد انه ما لا تاكل وظيفه لو ما يجي الوظيفه ما عمل. يعني العمل او الأجرة. ما يصرف وراحه يا ورا ما نترعي ثم ربي ما حاجه ما لا عجي... لو ما, يجي ما, من ضاير. ضاير. ضيق. ما, يعني ما يكفي لأن ما عم هنا تمازج كله على الراتب الر الراسد المفروض فريذاب اللي زان على الله حتى لو مارس عمل لو اتخذ في عمل في سجارة في زراعة في كذا يو ال بالله قبل كل شيء مطمئن إلى رب النبات بالله لكن بيجو إحنا ضعف الإنسان ضعف بيجو حد معتمد على عمله على ذي ينفيع ولا فإذا أنت معتمت على الناس ما بينفع المخرج تعتمد على ربي بس ما قلت. يقول على الله يتوكلوا ما كن أسمتو على الله وعلى الناس قال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قالوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا في تلك القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين إلى هنا طبعا قلنا رغم أن الله لما ذكرها نا لأن ما الغرب هنا كل القصة يعني يذكر الله قصة موسى في أماكن وكل مرة يجيبها غرض كان هنا الغرض يعني اعتمادهم على الله ويجيان كيف أن ال... يعني كيف نبني عند قوم فرحون وكيف أنهم أجمار يعني لم يرضوا يعني أبوا أن ينقادوا للحج ومن قدوا رسال الله إليهم الآية الراضحة فرفضوا فقط إلى ها؟ الله. سورة يونس سورة يونس آية تبعة وثمانين سورة يونس آية تبعة وثمانين السبع الثماهن وأوحينا إلى موسى وأخيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بيوتكم قِبْلَةً وَاقِينُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ احنا قال اوحينا الى موسى واخره يعني الى موسى وهارون يعني كانوا انبياء موسى وهارون قال مرة بعثنا موسى وهارون وذل حين قال اوحينا الى موسى واخره أنت بواء آل قومك ما بمصر بيوتا. تبوء بيقولوا اجعله مكان وكان ل... التعود إليه وترجع إليه. تبوء هذا المكان يعني اجعله مكانا لك سكنا لك مكانا ترجع إليه لأن قال بوأ... تبوء تبوعت هذا البيت يعني جعلته مكانا لي أبوه إليه يعني أرجع إليه. قال تبوأ بيوتا يعني اجعلوا هذه البيوت ويستخذوها مباءة لقومكما يعني سكن لهم يعني اسكنوا فيها ورحينا الى موسى وأخي ان تبوأ لقومكما دي بصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ما يعني اجعلوها باتجاه القبلة وتكون كأنها كل البيوت ما تبنى سيجعل على أجل باتجاه القبلة وزمعها نمط موحدة ومتفقة وعديم الصلاة وبشر المؤمنين وعديم الصلاة يعني أديمها أتوبها تامة وبشر المؤمنين يعني أجل رقبهم وأخبرهم بما سيحصلون عليه من أجل من الأجل والثواب وقال موسى ربنا إنك تثير فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك يعني عندهم ليظلوا قراءة نافع ليظلوا يظلهم وحفظ ليظلوا يعني يظل الناس ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اتمث على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا ستبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأشبعهم فرعون وينوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عفيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نوجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينه وأموال يعني الأموال التي حصل عليها فرعون وملأه يعني باكبار الكبار يعني والكبار يعني الزعماء وأصحابه كانه الملأ الزعماء اول قاعده ربنا ان انك عذيت فرعون وملأه زينته وامواله يعني انعمتم عليهم بنعمه كبيره من الاموال والزينه حتى ضلوا حتى ضلوا عن سبيلك وحتى ودره ثاني حتى اضلوا ان يعني هذا الاموال اللي انعمتم بها عليهم جعلوا سبب في ضلالهم في وفي اضرار الناس وقالوا ربنا انك عزيز فرعون وملاهم زينه واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك قال اعطيتني من المال ما القي يظلهم ولا القي يظله الناس طبعا ما ربي ما الله لا ينعم على الانسان بنعمه القي يظل ما يريد احد من الخلق ان يظل لا يريد من العباد الا الايمان والهدايه لا يريد الله الضلال لأي إنسان حتى وإن كانت كعثة. لو بتعثر الإنسان كان ما عثة. ما يشيل الله النار الضلال. فما هذا القاعدة؟ الله ما يشيل الضلال. ما... لا يريد الضلال لأي إنسان. لا يريد إلا هداية. لكن الناس ما يبي ويرفضوا. فهذا قاعدة لأن لو الله يريد الضلال ويعدي رسوله. الرسول مثلا رعاني. الله ما يريد من هذل. الله يريدني يهدي، فلذا أرسل موسى وهرول إليه وحبلهم أدله ومعجزات وأدله يعني يعني معجزات واضحة حتى يؤمن في العام فالله يريد الهدية للناس لا يريد الضلال. تفهموا هذا القاعدة في أي مكان؟ ما لا يمكن أن يريد الله الضلال للناس. ظن وضح معناه. إذا الله لا يريد فاذا انعم الله على الانسان ما ينعم الله على الانسان يجله يضل ما هو ممكن الله ينعم عليه يجلك يضل فكان المعنى قال قال يعني معنى كلام موسى اذا اصبحت دي شيء من الاشياء ربنا انك آتيت موسى لا آتيته فرعون ولا دينا واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا يضل عن سبيل عبد لم يظلوا عن سبيل قال هنا ما هي تحليل حبيبي ما هو انها ربي هبل لم ما بلأك أن بلأ أن المعنى أن أذعه. طيب إن فضلوا، ولا ما أعطاهم اللي كي يظلوا، لكنهم عندما ما أعطاهم اللي ما ظلواهم، ولا ربي ما أعطاهم بلأ أنعم عليهم السبب لكن لما كان السبب في الضلال يعني حين معهم نعمه النعمة ظلوا، فقال كأنك, كأنك يا ربي هذين الأمجين ظلوا. هذا بيسمى في أهل اللغة والأهل النحى بيسموها لام العاجبة. يعني تبرأ كلام دل دالحين الحين تقوم حين واحد يذهب يهب لابنه أموال إذا هو في غلب ورجاي يروح ييجي يعصي ربي وينخرط مع ناس في مستعملها في معصيه الله ورجابه أنت أنت بعد رح تقول بتقول أنت الحين بتهب لابنك أموال وووتهب له مال لجيله ييجي يعيط ما قصدك إنك قصد هذا الكلام؟ أنت تقول لأي شخص بيعطي ابنه مال وبنائه راح يستعمله فيما فيه الله. فاجت حلت. تقول أنت الحين بتسهل ابنه المال اللي يعصي. مع أن ما بيعمله ما بيعطيه المال اللي يعصي. لكن كأنك بتقول أنت بتعطيه المال اللي يعصي. كأنك بتديه لأجله يعصي. كأنك بتديه لأجله يعصي. إفهم يعني إن كأن السبب يعني إن السبب واضح هذا المال اللي يعصيانه. فكانك ما بتدي المال لا جيش، تقولي أصيح. ولا بالواضح ما أرتكنت إنها قصد هذا، إنها قد يكون يعني يعني إنسان مؤمن ويبله مال، وقاعد تقول هذا راح مال وراح هذا المعطي يعني إذا بتديه الجلي عصي أصيح. ما نبي المراد هنا يعني نحله الحين يقول الحين هجعهم، بالناء بالناء يخربوا. وجمعنا بنوا ابن أبيه تقولي يخربوها. يعني يجب ان يكون هناك احد يجب ان يكون هناك احد يجب ان يكون هناك احد يجب ان معناه هناك ابنه يجب ان يكون هناك احد ابنه ان يكون هناك احد يجب ان يكون هناك احد يجب ان يكون هناك التعليق يجب ان يكون هناك احد يجب ان يكون هناك احد يجب ان يكون هناك احد يجب ان مع أن الله لم يعطيهم النعمة أهل يضلوا، فإذا كان المعنى يا الله بيفنتم النعمة فهم استعملوها في إيش في إضلال الناس وفي يعني يضلوا بها. إنك أتيت بعوننا ملاه وزيت وأملا بالحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك يعني كأنه قال فضل عن سبيله هذا المعنى. ربنا ربنا تمس على اموالهم إذا انت يا ربي أنا عنهم عليهم وهم استعملوها في طاعتك استعملوها في معصيتك تضلوا بها واضل في يا ربي ائذنك على اموالهم دمر اموالهم وهلك اموالهم واشدد على قلوبهم يعني خلاص هؤلاء اصبحوا قال يعني ما عاد يمكن انهم يؤمنوا بعد ما يئس موسى من ايش من صلاحهم، يأس من إيمانهم، يأس من دخولهم بدل لأنها معجزات واضحة ورفضوا وما يعني يعني التصديق بها، فعرف موسى أن ما عذم ما يعني منكرين، ما هو مسألة أن ما بذكى نعوذ، بذكى نعوذ، عرف الحق لكن بالعناد والجهود ما عذن هذا، لأن قد ذكر أدلة يعني هذولا الله أدلة ومعجزات كثيرة. اذا ما عد هنافع ربيها بلا الله ولا امد ولا في الله قال لا حسب نجي يقول ايش على قلوب يعني يخلي قلوب كذا لا وقال يا لا اتهب بلا اي طريقه يرجعوا الى الحق لانه ما هناك بهم هذا المعنى يا الله اتركهم هذا لا ما عد هنافع ولا عد ولا لا أي يعني طريق للهدایة اتركهم يا الله ما عدلهم إلا جهنم ما هنابع بهمشي لأن ما انتفعوا بشيء من ماي من ما جئت به لاجل الهداية كربنا في على ولي مشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى روا العذابا يعني خلا خليهم كذا ما عدل حتى لا يؤمنوا إلى أن يراه العذاب إلى أن يرى الموت قالك توجيه بدعواتكم قال الله لو لاحظتوا قال في البداية ما قال موسى في الإفراد ما قال إيه ما قال قال موسى وهارون ويجا قالك توجيه بدعواتكم إما لأن قال موسى وقال هارون ما في أرض واحد ما ذكر الله إلا قول موسى قال الله توجيه بدعواتكم ولا قال قال موسى توجيه قال موسى ووو هارون بأمن عندما كان مسجد في هذا الوضع ربنا قال أتوس على أي أموال مسجد على قلوبهم وظهرن بيقول آمين فقال الله قد أجيب الدعوتكم خلاص ما عاد ما عد إحنا إيش يعني إيش ما عد إحنا مثل اللي أي لطف ولا أي يعني خلاص ما عد السبل إلى الهدى بنتركها نخليهم حارم نبتدي نسدا سدا ولا إيش والله, والله يقوى على ضلال وذا خلينا بعند بابده على ظلالهم قال قد أجيب الدعواتكم يعني استجاب الله ففهم لن إذا لن يؤمنوا سيبقى على ذلك حتى يموتوا قال قد أجيب الدعواتكم فاستقيما خلا استجاب الله دعواتكم لكن فاستقيما استمر على أهل بيعة الله على سبليه دعوته وعلى يعني وعلى الامتثال لكل ما امر الله وترك كل ما حرم الله استقيما على ما, ما أراد الله استقيما في طريق الهدايه خلص أجيب الله دعواتكم لكن استقيموا على إيش؟ على ما انتم عليه من الهدايه ولكن حرفوا ولا تتبعاني ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون استقيما يعني استمر في, إيش؟ في طريق الهدايه ولا تذروح التوام مثل الاخرى كأن المراد هنا يعني لا يعني الله قادم يجيب الدعاء تكون قرى خلاص لكن استجينوا وانتظروا إلى ان يحين الوقت لتنفيذها يعني إلى أن يحين الوقت لهلاكهم وهم على الكفر فكان قال استجينوا ولا تتعجلوا لا تتعجلوا أيش تحديد الدعاء لا يستعجلون إذن عندما يدعى الإنسان ربي بشيء يرى ينتظر من الله الإجابة ولا مستعجل. قال معنا هنا فاستجى ولا تستعجل أَنِّي سَدِيلَ الَّذِينَ لَا عَلَمُونَ. لا تعلم ذي الجهاد. يي تقول لحظات. تقول ليش ما قد حصل هيك؟ وإذا استجاب الله. أنت ذروة. والله سيختار الغض ال المناسب. إذا لا تستعجل أَنِّي سَدِيلَ الَّذِينَ يَعْنِي لا تتعجلوا ولا تقولوا ليش ما قد حجج أو نحو ذلك. لأن هذا كأنه هذا طريق وهذا تفرق الله الجهر فالذلك قال وَلَا تَتَّبِعَانِنِ سَبِيَ الذين لا علم. إذن المفروض عند المؤمن عندما يدعو الله قلنا المفروض أنه ينتظر الإجابة ويتوقع من الله الضبور والإجابة لأن الله يريد واحد وأيضا لا تستعجل يستعجل واحد لا تستعجل يستعجل الإجابة لأن الله سبحانه وتعالى ولو كنت اجتيها أنت في لحظة لأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الوقت الأحسن والأنثب لك أنت لا تدري لا تدري واحد يعني الأنثب يستجيب الله وقد يكون الاستجابة بطريقه ثانية قد يكون استجابه الله لدعائك قالوا برفع بلاء أو رفع مصيبه أو يعني أن الدعاء ما بيروح إذا دعوت مثل الله لأن الله قال ادعوني يستجيب لهم يعني جهاقكم ما هو إيه ما يمكن منشى بدون إجابة بيجي له نتيجة الحين يقدروا عزما إذا أنت بعدين إيه فينتظروا الإجابة من الله و... ولا ت يعني تصرف تصرف الجاهل ما تستعجل ولا تقول ربي ما ما لي ولا ما سوى ليجي ولا لأن الله هو الأعلم بالأزمة ينفعه وبالوقت الذي يأتي يستجيب لك فيه واحيانا قد يستجيب قد يكون تجعل الله نتيجة وضعفة بصورك وقلت معي فتاة مثلا تدعي الله ان الله تحل لك بأموالك. يا الله تحلي بكية مليئة ويا الله وفقني لعبادتك ويا الله اني على طاعتك ويا الله سبقني على طاعتك والله يعرف إن أنك ضعفت على هذه الأموال بات معك كأقرر فختار لك ما عم تنقش يحدد لك شيء هو بعد الر الله بي ما بي يحدد لك إلا شيء يباين بعد في إذا حدد الله الدعوة فراح يتباهي وإذا ما حدد شيء قد يكون ما ما يكون في أي مسرحه لك قد يكون أحسن لك انك لا يحدق لك ذي أنت على واحد من الله إذا هلب وما جاء السيارة والله عالم قد يكون مسرحه لك في الدنيا يعني الله عالم انك لو اجى لك سياره من اجى لابنك حادث فيها ولا اجيكم حادث انتوا ايش راهد ما عدل دهره فالله سبحانه قال عندما يعني في هذا اذا ما تشوف لهذا الشيء ولا يستجيب لك إذا في خطر عليك والله اعلم والله هو العالم ترى تحقيق قال انه ما في حد يقلك حاجه بالضبط إذا كون يدعو الإنسان ربي وربي ما هو محدد له حاجة يكون في صاره ويرضا واحد لاعب ربي أنت حقد لا شيء وفي فرح والناس في يدري ما هو ضايع دعاء ما بل ربي قد اختار يعني إيه يعني يعني يعني اختار له الأحسن لما بتحتاج شيء آخر أو بتجد مصيبة أخرى أو أو رأي ما فيها يعني إنه بهذا الشيء سيربك إذا نكون مثل الإنسان أمره إلى الله وطمأن ربي بي إيه ما بضيع زعاء ونبينه فهنا قال استقيما ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون استقيما استمر على الهداية ولا استوين من الجهر لا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ودنا ببني إسرائيل البحر هنا اتتحدث هذه الدعوة معه الدحانة ان ربي لاعيه ابنه شيء انه ما لما يروا العذاب ورجعه، قال، اتحكد الدعوة، قال، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بني إسرائيل يعني الذين آمنوا بموسى جاوزنا بهم البحر يعني جاوزنا بهم البحر فأتبعهم فرعون وجنود لحقهم تبعهم، يعني دخلوا بناركم هربوا من فرعون لأن نتوحدهم بالعذاب وبيت قال أسلّب أنهم في جزوع النهر وبيت وكان عذابه يعني كان جبار وطاغيه خافوا هربوا وجنود فرعون لاحظواهم لما الى ان وصلوا الى مكان معد امام من لاج النار ولا نحن ي عبروا فوق وفرعون وجنوده فرعون فقلنا لكم الله جعل لهم في البحر طريق يابس في هذا النار فتح لهم في وسط هذا البحر وسط النار طريق يجري ويرون ما من هنا ومن هنا من لأنه يوجد في, في الجذر هنا وفي هنا من المياه هذا شيء عجيب وهذا يعني آية من آية الله وهنا عندما مشو رأيهم جنود فرعان وقد في فيها قالوا ويحبوا هاتف حلو إنه ما عندهم بعدهم أي شيء قام فرعان ولا المفروض إن أي عاقل حين يرى هذا النطق إنه يرجع كله ربي يرجع كله ربي ويشعب على الجسر يرجع لربه طريق في البحر خلاص المفروض أرجع عن عن خطأي وارجع إلى الله لكن كان معك خلاص ما عبس زادوا حتى فقدوا الرعاية من الله والمعونة من الله وتسم الله يستمر على ولحظهم لحظهم بالناس حتى خرج إيه خرج يعني موسى وأصحابه جربت خروج آخر واحد منهم ودخلوا من فرعون كلهم في النار أطبق الله على النار وجاوز نبي بني إسرائيل البحر فأسبعهم في العون وجنوده بقيا معذولا يعني ظلم وعدوان حتى إذا أدركه الغرق لم عبدوا بيغرق لا لا نحن يعني سعديا حتى إذا أدركه الغرب لما رأى الموت ويغرب ويحرم في العرب كله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل لحين آمنت أنه لا إله إلا الله إن لا إله هذول يبدأ معهم ماذا هن؟ لكن حين قد يرى الموت حين رأى الموت وهنا ما عدنا إذا رأى الإنسان المهج لا يجب أن يفعله ولا يرجع إلى الله لكن لو جاء قبلها لحظات كان ممكن وباب مفتوح قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمت به بني إسرائيل إلا, يعني إلا الله حتى إلا إله هؤلاء ولا أدستكبر وقالت بس باتتبع حم كدنا معهم وأنا من المسلمين كدنا معهم مسلم قال أنا وقد عصيت قبل ماذا الحين قد تعمل عملت الان وعفاي قد عفاي قبل وسويت ما سويت وكنت من المفسدين الذين تجاوزوا في الفساد وتجاوزوا في الاشمل معصيه ودالحين قبات علينا اسلام قباتي بعد ايش فوات الفرصه بعد انتهاء الوقت ما عاد وقت اي توبه لان الانسان يقبل من التوبه ما علم ايش يتجنن الموت ما يتجنن الموت والله عنده كلمات ما قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المستزين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. قال الله بأن نجيك بدنك بس. يعني ب ينقذ بدنه ما يجلس في البحر ويفسحه من ذي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. لتكون عذراء، لذي وراء من باقي، ولذي باقي بعده. هذا اللي بيقوله لمن من خلقت يعني للبعدين الذين من أصحابه الذي ما يحذرون والظاهر لمن هذا من خلقت يعني من ولمن سيأتي بعدك من العهد. من الناس لأنه عبرة إلى الآن وعجيب عندما يقول الله. اليوم نجيك ببدنه نجاه الله بدنه وسلم بدنه و. الله سبحانه وتعالى يسر لهم طريق وارشدهم إلى طريقة التحنير حتى يحفظوا القثة إلى آلاف سنين ما يتغير حتى أنها غادي إلى اليوم اليوم يقولون بيأرضوها بيقلوا هنا في مثل موجودة قثته عادها إلى الآن هذا من الأشياء الغريبة في القرآن الله يقول فاليوم ننجيك ببدنك فان نجيك ببدنك بس ما روحك لا ورجع يبقى بدنيا إلى الآن وقال لي تكون آية قال ايه من آية لمن خلفك ها مم. تكون لمن خلفك آية وهو لمن خلف الكل من يرى هذا لكن المفروض أنه آية ما هم لا الناس من بقائه فقط آية يعني بقائه لا ذلك الله ما عجيبة فالله يعني أخبر الله انه يبقى حتى يتعبر الناس لكن الله أن الناس يتعبروا ويتذكروا فرعان وكيف النسماده على ربي وعثار ربي وكيف النهايه أضع الانبياء بالاوامر الله حتى ان الموت أو حتى ار الموت ثم اعلن الرجوع الى الله والايمان بالله حتى اذا يتامل الناس يجوا عبره للناس الناس ويتأملوا لكن يحصلوا في ماذا؟ لكن يجلسوا يصلي ربي لما يرى المرض يرجع يقولوا <تصفيق> يا الله لا إله إلا أنت نشهد الله لا إله إلا أنت ويؤمن ويتخلص من كل شيء يرى المرض لكل إنسان يكون عبرة لكل إنسان إن لا يستمر في معصية الله يحاول إنه يرجع عن معصية الله قبل الاوان فهذا هو عبرة وعبرة لكل إنسان قال لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون لكن كثير من الناس ما بيتبعوا هذا الآية وإذا عند البيرافل ما بيه مدري ما تحفظه في المكان الذي هو فيه بيتعجب الناس من حين إلى آخر الأمر ماذا الحين كيف سوا والله مدري كيف هذا أمر عجيب ما بيتاملوا في يعني في ما إيه في يعني في ما حصله ما يستفيدوا ما يستفيدوا من دي حصل حصله المرضى اللي بيتعبروا يسيروا حين تراه وكيف كان يضرب يعني حني بيش أشياء بس غريبة بس أتفرج يعني قالوا كان في صحة وعافية ما عرف المرض ما عرف المرض لما ادعى عنه إلى قوة فما أدى عمل رب العالمين، ورجع بعد بعد إن الله يرجع إلى الله يقول خلاص ماذا آمن بما امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله ما عدناه في كل إنسان ينتبه ويعرف إنه أش لا, لا ي أنت ما في لا تعرفين ما بعث القرآن سواء عدم الدخول في الدين. ان يعني المجيء الكين مثلا والكفار ينتبهوا لا يقرؤون مثل ما حصل في العالم. وكذلك العاصي المتهاجي دخل في الاسلام والعصى وبيعصي ربي ولهم مسلم ما يشهد لا اله إلا, الا الله وهم ايه وعافي لان في جهنم في ضرنا ضروري يثوب قبل يجي ذال يوم ولن جاءهم مصير من لان العاصي هل يستمر إلى المعصيح على المعصيح والذي ما يشبه من المعصيح حتى يموت؟ مخيرة مخيرة أكاثر سوا قال وليس التوبة للذين يموتون هم كفار؟ قال ايه؟, م... ايه ليس التوبة للذين عملوا السياس حتى إلا حضر أحدهم الموت وقال إني ثبت الآن ما عاد هناك طبع. طبع. كما جلمت قال سبت الآن قال ولا الذين يموتون هم كفار كما جلمت قال أشهدوا الله ما ما عادت بالشيء ما عبد التوباه ولا عبد التقبل في انتبه كل واحد يعني في هذا هو لمن خلفك يعني ما هو الظهر لمن وراءه ولمن سعر يعني لمن بعده لمن بعده وفي الأمكان وفي الزمان في كل زمان يعيش يعتبر عبراه للناس وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ سدقهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم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 ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يرون العذاب الالم ان الله لقد بوعنا بني اسرائيل مبواصد بوعناهم يعني أسكنناهم في مساكن اماج من بواصد ورزقناهم من الطيبات وانعمنا عليهم بالخيرات فمختلفوا حتى جاءهم العلم فمختلفوا حتى جاءهم العلم لكن بعد ذلك اختلفوا لكن ما اختلفوا يعني عصوا وتمردوا لكن ما عصوا وخالفوا اوامر الله الا بعد ما علم يعني الا بعد ما جاءت ما يعني إلا هم معاندين ما معهم اي شبه حتى جاءهم العلم لان فيما بعد أبوا أراج الإنقياد كان معارفين ومججنين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله لأن النبي كان مذكور في كتبهم في بني إثرال لأنه ملهود إلى زمان صلى الله عليه وآله وسلم هم عارفين بأنه سيظهب نبي وأوصافه وعلاماته مذكور في كتبهم لما يجي النبي ورجع ما رأيت هم عندها قضوا الإنقياد به والإيمان به يعني ما هو عن جهل وإنما هو بل هو عن علم هم دارين وهم عاربين من فما اقتربوا حتى جاءهم الحق إلا إذا رفضوا الدخول بهذا وهم عاربين وهذه مشكلة مشكلة أن الإنسان ما يرضى الحق حتى بعد عن عربه وهذه بتتجدد بيعرف الناس الحق ويجاء يستمروا عليه لما ي... إيه في فترة وخرجوا عن الحج وهم عارفين الحج وهذا بتكبر في كثير حتى في أمدننا بعد ما أه أسلم أصول الله عليه وعلى وسلم وجاء القرآن وأوضح للناس الطريق وهداهم للطريق وعرفهم المنهج الحق الحج تكلم كثير من الناس وخرجوا عن يعني ودلهم على كيف إيه دلهم على أهل البيت وأنهم اللي إيش حمرة القرآن ومن مدي إيه القرآن على القرآن أبلا جاء الرسول وقالوا بتلبوا الناس وخرجوا عن هذا خرجوا بعد ما جاءهم الحد بعد ما عرفوا الحد إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون الله با يختم ويعادبا كل من اذنب عصى ويزيب كل من امتثل من ورضي بيش بأوامر الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال إذا شك في أن هذا حق يتأل يعني عندهم هو ذاوض عندهم منك حق وأن الذي انزل عليك حق إذا جاء في ان فإن كان في الشك طبعا ما يفيد إن, في أن هذا الكلام لا يفيد ان النبي كان بشكر لكن هو مسألة شر. قال إذا حس إن كان في كلام يسألهم فهم يعني إنك لو تسألهم يا معنى الكلام. لو تسألهم بيظهر ظهر إنهم أهل إنهم مذكور يكتبهم. وفعلا كان موجود يكتبهم وظهر مئة يكتبهم. فهنا ما معنى إن كنت في شك إن النبي كان في ما في معناه هذا إن كنت في شك يعني إن هذا في ما بالله معنى هكذا لو يعني اراج انك لو تجألهم ما من ايه انك من تقرأ انك على احد ومن يدين من كلامهم او من, من اكتدوا انك على احد فما معنى الشرط اذا انك حصل شيء مثل قال الله قال ان اشرق سلاح بطن عمل يعني ان النبي اشرق لا يعني اجتيه يعرف ان النبائح عمله عمره يشرك وكذلك يعرف انه موجود فيه كتبهم له يسأل عنه بس ما معنى أنك تتوقع من الشرك ولا معنى أنك تتوقع من الشرك فهذا وهذا قال لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممثلين جاءك الحق الثابت الواضح وهو من الله ما فيه أي ريب ولا شك فلا تكون من الممثلين يعني لا يقول من أي الذي يشكه في هذا الأمر ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين يقول الله للنبي ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين حتى لو اللحظوا في هذه الآيات يعني إذا حقيقه حقيقة الرسول إنه ما هو لا مخلوق وإنه عبد لله وإنه مكلف إن الرسول نفسه لا يعصي الله من عبد كيف نفهم أننا لا أقول نحن نعرف نحن نبسعج عن المعصيات يجي بعض الناس عنده إذا دخل في الدين والندين والدين والدين والدين والحاكف خلاص إنه سويش ما بده. كان اليهود يقولون ما أنسانه إذا عصوا ربي ربي باقي يغفر لنا فنعبنا الله وأحباه وباقي يغفر لنا ربي من جوره قالوا إن ربي إذا حذبنا أيامه غليله وجاء يخبرنا وما علمنا معنا هذا ما ذي ما هو يهوده لا ما عن الجنة؟ ورجعينا جاء المسلمين. العام نفس كلام اليهود موجود عند المسلمين. بعد ما يعني الإسلام ذحين بيقولوا الذي ما هو مسلم بيدخل الجنة. قال لا. ورجع بيقولوا بعض المسلمين, المسلمين بقى قال هم إذا وإذا يصير مسلم يبدأ يدخل جنة. قال لا كذب. أي واحد يصير ربي بقى يدخل ربي جنة؟ قالوا لا. ما إذا هو مسلم. ما بلا وجه دخل الجري من جهنم رجعهم اني دوم شنو ان هو قالوا لا ما احنا مثل من فقع ما مثل منا اذاعوا ربي باخرهم ربي جهنم الجاي خارجين ومناول يهز داولهم بعدهم خارجين والكفار كلهم ما بلا منهم انو قالوا ما, ما على احباب الله دين الحد ولو لو جي من المعصيها أخرج عن, عن هذا الحق ربي يبقى لي عزب جليله قالوا إن هي إلا أيام لكن حتى الآن أصبح كنا لدينا في المسلمين يقولون أنه باي من شنة لو تأسيسه أسيسه وما بدك من شنة ما إلا أيام ما إلا أيام مع جنسات يبقى في الجنة وما جاه يشير لك على التنسييات في جهنم وقام لك يا فإلا أيام معجودة فالله ينبهنا إلى هذا ما هو نابع ضروري الإنقياذ لله لو عبد أنك على الحذب تهمنك ضروري تنجاج لأوامر الله والطيئة ولا تخاله النبي نفس النبي لو يعصي والله يجري جاي سيعمل كله، فإذا ضروري المتابعة والإنقياذ لله ما هناك فعلة لك؟ لا دينك ولا ندبك ولا هناك فعلة لك أي شيء إذا ما أنت من قادل له لو قلنا له واحد نبي بعد ما يقول الله للنبي لا نجرة لا يحبط عمله عملك ما هناك فعلة لك إذا ضروري يوم واحد ينكثل واستقيم على طريق الحج فهذا قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسر انت فهمت يعني ورسوا نفسه ضروري يستقيم ويستمر على طاعة الله إذا ماذا؟ إذا كأنها تفهمنا هذا لأبدأ أتأمل في الآيات إن ما ما يمكن إذا خرب واحد ربي ما عاد مثل ربي يتغاضى عنه. يقول هذا بيهدد النبي كم في كم من آية؟ إنه لا يقول لا خرب الله إني أيه؟ نبي كلنا خاسن. ما نبي هو؟ بيقول مهلا نحن مسلمين. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم ادي ايه هذيك تعرف الله يعني بهناش قلنا يعني لم ينقادوا لله واستمروا في المعاصي وكل ما جاء لنطرد بالهداه رفضوا يعني ما استمعوا لها وهكذا اليوم بعد مو مستمر على المعصيه ولا يغير ولا يبدل ولا يجي مستمر على المعصيه هو كل مرة يجي فرصه للتوبه الارجوع ويجي رمضان يجي كذا ويجي أحداث ويجي حروب ويجي مشاكل ويجي مرض ويجي كل مصيبه وكل عبارة ولا يستفيد منها عاد على ذي آخر الغفلة والبعد عن الله برجع يجي هذا إذا يعني خلاص مثل هذا الشهر برجع يوم القيام هو وكذا يعني بعده هو على هذا الحال ما هذا مؤمن إذا بدو مستمر هكذا هذا ما هو قلنا في هذا الكلام يعني إذا ما هو الله في الكفار كنا في هذا الكلام في الكفار في أي من في كل من خالف الله إن الذين حدث عليهم كلمات ربك يعني استوجبوا العذاب وأيش هو يدفع المعاصي يعني أذين من من الذي عليهم كلمات ربك بأن وجب عليهم العذاب فماذي فعل المعاصي قال هذا الذي استمروا عليها إيش لا ي... ما هم مؤمنين ما هم نافع وما هم نافعين فيه فبيري عموه وما قد مؤمنين وحين يموت بالله حسبوا يقولوا أوه لا خلنا نمدنا بفرصة كل مثل ما هذا وامرين لكن ما عذينا به قال ولو جاءتهم كل آيتهم ما نافع أي درس درس ثاني وموقف وموقف آخر وما وانت على ذي آخر وانت على ذي الاستمرار في إيش؟ في يعني في البعد عن الله وفي إيش؟ وفي الغفلة وفي المعصية وفي التقصير. فقلنا الحين جل أن كل واحد حين يبشر واحد نفسه وهو مغفل ويعرف واحد انه مقصر ويقعد كذا. أما لا احنا مقصرين برجع نصبر. أما انا عاد نشتى عاد نشتى. ويجي واحد داهم. حين كل واحد بعد ما يقول ثلاثين سنة ولا أربعين سنة بيقول كذا. أمانة عاجس كيسو عاجس يطلع عاجس يتبرو أمانة ما أقدر أجاد يعني يصير أنت مثلا قبل سنة وقبل سنتين وقبل ثلاث وقبل أربع كل وقت ما تتبرو أنت عاجس ذي ياخ عاجس ما أقدر أجهد نفسي لأن يقولنا لك لو تخيل واحد لو يجيء ملك الموت الطرق ويشتري بقرة وحقبة بيرجع شراء تتندم وتتأسف وتندم واحد أجدر الندم واذا أنه ان عاد ربي رجعه جليل يا الله جليل يا الله رجعني جليل بأحمق الفالح وبأسوي كذا وقلت خلا الله لم نعمركم في ما تذكروا أو نعمركم ما تذكروا من تذكر ما تعمرناك مدريك مذيواتك تذكر مرات ما نفع فيك ما يا ما نفع فيك يحكم عليك بالموت أو عندما توت يقولوا خلاص ما عاد السابق قد كذا ما عاد هناك نابع فيك. أنت يعني عندما تقول بعدين الحين يأتي واحد يقول بعدين كل مرة تقول ها برجع بأخلح بعدين. بعدين يلا جي أول يوم ثاني يوم ورجع ثالث يعني أول سبوع ثاني اسبوع أول شهر ثاني شهر وثالث شهر, شهر ورجع ثنة بعد ثنة ورجع بأثيرات السنين وهو كل برجع برجع برجع وانت تجي وقت وانت يلا ما هو نافع إذا ما حاول الإنسان نفسه يستفيد ويحاول أن يرجع بسرعة المفروض إذا ما يجب أن يجب أن يهسدي لا يسرع ما بشي يرجع إذا قلنا لو أن يحذرنا ربي وحذرنا الرسول إن واحد لا يرجع يقول سأصلح نفسي ولا والذي قال سوف للتوبة ويرجع توق عدل بعضهم يعني على فارثا بعضهم بيقبل على ما أصحبوا خلاص بسوي هذا يرجع توق مثل هذا ولا يعني برجع يموت وما بالتأمر ورجع يجيلم من الزهر أبدال ها أو لا هذه حدث عليهم كلماته ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كل درس كل إذا ما عدنا بعضهم حتى يروا العذاب الألم كما رأيه فا يؤمنوا ويفضلوا ويرجعوا يعني آه ويتمنوا إنهم يرجعوا ويعملوا كل بكل جهدهم يعني ولا عدنا بعضهم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم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 وَيَجْعَلُوا الْلِسَارَ الَّذِينَ لَا يَغِلُونَ يقول الله لهم فلولا كانت كرية آمنت يعني بيحذرهم الله حذرهم في زمن نبي صلى الله عليه وسلم عندما رفضوا التصديق والإيمان به يعني بيقبرهم ويذكرهم كم من قرية وكم من أمة وكم من قبيلة رفضت الإيمان برسولها فعجل الله لها العذاب وما بترجع إلى الحق لما ترى العذاب ما نفعين كلهم كذا بيعهم دون ويستمروا على المعصيه واستمرت حتى يأتيهم العذاب لما ما فعل لو كان دا دار كان لو كان بهدرية رجعت قبل قبل يأتي العذاب يعني في وقت عذاب مخيرة فيه فنفع إيمانها كانت يكلم ما يعني ما في ولا قري إلا قال قريه واحدة إلا قريه جاز إلا قام يونس قال قام يونس كان تمردوا ورفض الطاعه ليونس واستمر في معصيه الله فغضب يونس وخرج من عندهم هم قبل أن يعجل الله لهم العذاب عادم في يعني في الفتحة من رجعوا رجعوا إلى الحق وآمنوا بالله فأجرف الله عنهم العجاب ما عد يالهم العجاب وعاشوا بيخرج فلو الناس قالوا يرجعوا إلى الله عادهم بايش عادهم قبل أن يعجل الله لمن عذوب أنه كان أحجل لما أفضل لهم هذا كلام كله زرف لمن كان في أعزة النبي انتبهوا الان الآن ما انت, أنت في فرصة إذا بدكم أنتم ما معكم إذا بدنا نسوى مثلهم ارجعوا إلى الحق وأك جل يحصل لكم ما عثر لل لأجل الأمة ارجعوا إلى الحق ما بدتم بالفرصة حتى يرفع الله عنكم العذاب وين وينعم الله عليهم قال ولو شاء ربك لأمنا من في الأرض كلهم جميعا النبي قالوا كان بذية الناس باهتمام بالغ وحرص بالغ على أنهم يؤمنوا جمعا الله يكدد وما يرضي يكدد يكدد وتأييحة ويستخدم كل الطرق يجعلهم يؤمنوا وهم ما عذرضوا ولا يعني بعد يعرفهم ويفهمهم كل يعني يوضح لهم كل الطريق أو كل أدلة حتى يعرف الحد ما رضوا قال الله خلاص إذا تعرفهم بس أنتي إنك لا بدرا لا يعني الله حكمته ومشيئته هكذا خلق الناس جعلهم خير أذي يدخل في الحرب في طريقة الحرب يدخل يدخل في طريقة يعني ما الله يجبر الناس على ان يؤمنوا ما أنت ما يجبرهم يعني أنت أصلا ما تستطيع ما استطيع أن يجبرهم الا ربي ما ربي يعني ما يشتي ربي يعني كأنه ما يشتي يلا يقصفهم بالدعاء ولا من ربيها ما يقدر ما منك ما لا يشتمني منو ما مناس ما قال لكن ما بلشتم خيار بين بين بين الطريق الخير طريقة الشر يوم خيار على إرادة من ما عنده يعني لو يشفى الله قال لو يشفى ما من يعني ما يجبرهم من غير ما من كلهم ولا. ولو ربك من في الارض كلهم جميعا لو, ربي لو ربك من في الارض كلهم جميعا لو, كلهم. لو ربك ان يؤمنوا يعني بهذه الطريقة. بطريقه الإلجاء وبطريقة يعني غير اختيار يخلهم يؤمنوا الله قادر على ان يجعل كل واحد يؤمن ويجعل كل واحد ايه يدخل في الدين ويعني وي... انه يرتاح للدين ويؤمن وي... لكن ما يصير ربيها يعني كل واحد مخير ولا قادر على ان يجعل كل واحد يدخل في الدين ما يصير هذا في حكمه الله ان يكون الانسان مخير والتكليف هذا ما جاتهم خلا نعيم وجلهم جنه ويجلهم أجر عظيم وجل مكانه عاليه ما سبروا والله هذه الله جعلهم مختارين مخيرين فذي يختار فريق الحظ وينكتذل الله ويطيع الله في كل الظروف في كل الأحوال هذا استعد مكانه عاليه وذي ما يرضى يعيش هذه يبقى في ربده هذا استعد أن أعيش أشد ولو شاء ربك الان من في الارض كلهم جميعا افا انت الناس حتى يكونوا عنده ما عند الاجابه ما جادك ما بلا ربي ان ما عد هنا الا الا ولا وله قادر على هذا لانه ما هو قادر على التغيير في الناس الا ربي الذي هو اللي يغيرك خليك تؤمن ولا لا يعني قادر من, يجعلك من غير يعني قادر على اجبار على الإيمان. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرسال الذين لا يقبلون. عش في هذا الآية يعني هذا لا هذا عجيبة. يعني قال ما يمكن أي إنسان وأي نفس أن تؤمن إلا, إلا بإذن من الله وبسمح من الله. وإيش يعني والله بسمح بلدعه الناس نؤمن. النبي يقول الناس يؤمنون ويجاد إذن منهم. ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله يقولون ان الله من الله يقولون الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان وتعرف يقولون ان الله يقولون طريق الله لكن عقلك بيقول انك قادر، ما في حاجه في حاجة عمل. لكن بالوضع عقلك في حاجة في محاولة إن برضه تستعين بربني عينه على هذا الطريق. هذا تفهم هذا الشيء. لو كنت كيف يعني لو كان عقلك كيف ما كان؟ ضروري ان الإنسان يلجأ أمره إلى الله. المؤمن ضروري يلجأ أمره إلى الله ويستعين في أمورك بالله. فلا كنت رغم على نفسك تقول ما علي شيء أنا قادر أتحكم بي نفسي جاهدي أترك كل المعاصي جاهدي أفعل كل الواجبات ولا جاهد أحد يأثر عليها ونام عقلي وجاهدي وبس وتستقلل بنفسك ولا تستعين بالله لا لأنك بي يعني أي شيء يقول لك ربي ما جاهدك كذا ضروري يعني إذا أردت النجاح تستعين بالله إذن ضروري التنثير من الله يعني ومعونه من الله فالمفروض ان اي مؤمن يستعين بالله فين تؤمن وعين تفعل الواجبات وفين تترك المحرمات لو تلاحظينك تجدوها تدري انك ما بدك ايه ما جهدك تستجل انك عاد تستمد دعاية والمعونة على العبادة لا لا. قالوا احنا بقول الحمد لله رب العالمين ورحمة الرحيم ملكي يقول اياك نعبدو و اياك نستعين بعد ما قال اياك نعبدو قال اياك نستعين قالوا نستعين قالوا في كل شيء في العبادة وغيره. تباكم يقولوا حين قال بعد نعبده يعني بنستعينك للعبادة إذا المفروض أن الإنسان يكون يدعي ربي أن يوفقه يعينه ويفعل كل ما يستطيعه يسلك طريقة الحق يدعي ربي أن يحاونه ويساعده وهو بايت وفق وما كان ينسل أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا بيس على الذين لا يعبدون الذي ما يعقل ولا يهتدي بإيه؟ يجعل الله الرجس يعني بيتركه فالواقع ما دن الله بيتركه الذي ما يرفاض الحق يستمر في المعصية بيترك الله من الألقاب ومن السبل ومن الأشياء التي يسلها اليداه فحت ف يعني وفين قال يسلها اليداه هرب وهذا ليش؟ إذا المراجل ليش عدم التسهيل من الله عدم المعاناة من الله عدم المعونة من الله ماذا نفيدنا إن إذا ماذا معونة من الله فإن الإنسان هرب فلذا المهرس ويجعل الريسة على الذين لا يعجلون يعبدون. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني تأمروا وتفكروا في ما في السماوات وفي الأرض وما في الأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم الله يؤمنون. الأ وكتروا كيف أن الآيات والنذر ما أثرت فيهم فالقوم القوم ذي ما بيؤمنون ما أفادتهم. ما أغنثهم الآيات ما نفعتهم الآيات ولا المعجزات ولا النذر والتحذيرات ولا الرسل ما نفع بهم ما تغني يعني ما تنفع ولا تؤثر فيهم فهل ينتظرون اذا يعني ما نفع بهم أي طريق أهل لا معجزات ولا رسل ولا شيء من ذلك فقال فهل ينتظرون اذا ما نفعهم بهم شيء فوشهم ريئ الله ما بلام رعيمه ربي يجعلهم إيش عقوب عاجلة ينتظرون إلا مثل الأيام الذين خلفهم من قبله يعني أفهم هذا يعني ما يشتول ما ينفع بهم فأنا ما هم رعين لا هذا الأمر الله في ما قبل ما هو مثلاً مننتظر إلا عقوبة هؤلاء المجرمين قالك المجرم الذي يستمر على معصية الله ويستمر على إيش الخروج عن طاعة الله هذا ما نبع فيه لا رسول ولا آيات ولا مواقف ولا جرّوص ولا نبع أي شيء ما هو نبع الله يعدلها ربي بعجوبة قال فهري يعني فوق قال فكأن هذا مريء للعجوبة من أنهم مريء وهو ما هو مريء ولا هم ينتظر فلأني ما بنتظروا فصاروا متوردين ما بنتظروا العجوبة قال لا أن أفعاله هذا اللي يفعلوا هذا الأفعال يعني ويتأدي إلى العجوبة كيف فأنا ما من الله ينتظر العجوبة جعل اكبر عنهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم يعني ف... ف... ف... الواضع أنه إن بفعلهم هذا كان يعني كان ما أعدهم إجازة لا فترة تحصل لما العقوبة قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين استمروا بالمأسية وأنا, وانا منتظر للعقوبة التي تحصل لكم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حدًا علينا ننجي المؤمنين يعني ما لو نزل حتى عقوبة فالله سينجي الرسل وينجي المؤمنين وقال بعدها كذلك حدًا علينا ننجي المؤمنين كذلك يعني هكذا كان الشيء دائم وهكذا نحن حق واصبح حد علينا يعني كان شيء لازم لنا لأن نحن عبدوا عزنا ما يمكن تخلف أو هوا عن إيش؟ ننجي المؤمنين. عد بها أيضا فائدة إن ما قال نجي الر الرسل، كان المؤمن ما قالوا نجي رسلنا أول المؤمنين. لا يقدر واحد ما المؤمن مع الرسل. قال إيه؟ في أول الآية؟ فثم النجي رسلنا أول الذين آمنوا. لا يقدر واحد إن ما بلاد نجي الأم الذين آمنوا زاحف مع الرسل. فاينجي سواء عبد رسول الله مع عبد رجل؟ قال بدو وعد علينا يعني جواب رسول الله ما بيرضي. ترى فائدة قال كذلك حقا علينا ان ننجي المؤمن ما قال كذلك حقا علينا ننجي رسول المؤمنين. قل يا ايها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت ان اكون من المؤمنين وان ابي وجهك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسدك الله بضر فلا كاجف له إلا هو وإن يردك بحير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس يعني كأنه بعد ما عدتنا عن رسول يعني كان من عندما تئس منهم وقال يعني ولا يوجد أي أمر صلاحة في صلاحهم في ذاتهم بعد أن تقطعوا كل سبيل للهزاية ويرفضوا كل طريق للهزاية في كل هذا سلام قل لهم يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أنتم يعني ما أجيبكم ديني خلاص أنا ما فلا عبد الذين تدعون تعبدنا عبدا من دون انتم حالكم منارحل من يعبد هذا الشيء الشيء الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الذي الله أنا اعبد الله الذي يتوفاكم باعبد الله اللي بيتوفاكم يعني يا المفروض أنكم تعبدوه لأنه هو اللي بيتوفاكم لا ما بيسوي لكم الصنم شيء هذه بتعبده ما بينفعكم ولا بالرهيب فإذا ولا ما رضيتوا تتر ولا تصدقوا بديني فمانا مراد اس بعدينكم عبد الله هذي يتوفاكم يتوفاني طبعا فذي المخروضة عبده فذي قادر على الضر والنسف فذي يجئ إيدني فذي يعني يفعل كل شيء عبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين أنا, أنا مأمور أن أكون مؤمن ومصدق به حتى أيضا في هذا بيان للنحل إنه عبد من عبيد الله مخلوق مثل مخلوقات الله فلنرجع أجي واحد يقول لها عبدوا بعضهم يعني الإبليس بيدخل على بعض الناس لما يخلي بأي طريقة لفلهم حتى من ان المطلوب إن يجعلوا النبي هذا ويرفعن شان النبي لما يجعله اله مثل ما جعل النصارى خلاهم لما يعني آمنوا فإذا لما رجع يجعل يجعلهم إلى يعني فالله بينبهنا قال له يعني النبي نفسه هو شخص ومخلوق مخلوقات الله هم يقول لك المكلفين بل قال من المؤمنين أكون من المؤمنين ويكون هناك من هناك يعني هناك من هناك من هناك يعني قال الله هناك من يعني من هناك بالامتثال هناك من مثلكم يعني هناك من ما من هناك ما هناك من عليكم ولا عليكم أنا مكلف من مثل ما مكلفين. وأن أدن وجهك للدين حنيفا يعني مستجيما على الدين يعني خاشعا بيقولوا معناه حنيف قالوا خاشع وبعضهم بيقول مائل معناه مائل عن كل الطريق الضلال يعني مستمر على إيش هذا الطريق ولا تكونن من المشركين بيقول الله ولا تكونن من المشركين أنا نهيت وحذرت وأؤكد لهذا الكلام لا تكونن بدون التوكيد من المشركين إذن ما ينادع حتى يقولنا لكم حتى النبي كان الله يفعل هذا الكلام عن النبي لجلنا ما هو نافع إذا أخطأ النبي إذا عصى ما هو نافع له أي شيء ولا تدع من دون الله ما لا ينبوك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني قال الله لا تدع من دون الله لا شي بينبغك بينبغك. شي تدعي شيء ما بينفع ولا تضر هذا شيء من يعني تد تدعي شيء ونتاري أنه ما بينفع ولا تضره والشك أنزل حجة ألي بيعود الحجر يدعواهم دارنا ما بتنفعه ولا الضره فلا كنتك الإنسان حاجة ما تنفعه ولا الضره وأي حاجة طبعا هذا كلام هذا ما قال لا كنت تستعين بأي إنسان ولا بأي شيء قال أشياء دي ما هو نافع لك ولا ضرره لا تد تد هذا من الجهلة من الآن يعني إنك كنت تستعين بشيء القبائح هايها ما ما يصدق في كل الأمور إذا كل أمر لا إلا الله فلا تفعل الله معناه هذا أما الأمر الذي يستطيع لو الإنسان فعله لا طرف إن في حاجة يستطيعها لكن قال لا تدعين ما لا ينفعك ولا يمفعه. ما يستطيع في في حاجة فلا في هذا العيّة تقول يسويها وهناك أمور لا تكون إلا بالله مثلا. قال من الانتصار النصرة في الحروب هذا ما إلا بالله ما أحد قادر من ربي فلا تدعي إلا ربي نصرة مثل إيش يعني كثير من الأشياء فالأشياء التي لا أقدر عليها الله لا كنت إيه إيش إلا الله لا كنت رحب داعش الصنم والحجر وأشياء أخرى شمس بقر أي حاجة من ذاذي بي يتخذوها آلهة ولا تؤمن دون الله ما لا يمنعك ولا يضربك فإن فعلته فإنك إذن من الله مي. فلان نفسه يذل نفسه على نفسه وما جالك منها ولا جالك منها اي فائده لا يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو اذا أمثل الله أن إذا أصابك بضر فما اهصابك بضر اسمع الطبيعه ان يرفع هذا الضر الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله واذا اراد أن يحصل لك الخير ما حد يقدر عنك الله لا أحد يقف أمامه إذا أراد الله أن يصيب الإنسان بمنفعه بخير ما جذح أحد لمنعت لو جمعوا أهل الأرض كله على أن منع من هذا من خير ما أحد لا. والله إذا أراد مضر على الإنسان فلن يستطيع أن يحمي أحد اذا هو الله ذي وقادر على كل شيء القادر على الحماية من كل شخص والقادر على منفعه ولو اراد يعني ولو ابى الناس جميعا لا أبا الكل يصيب به من يشاء من عباده وهو قالوا إنه يريدك بخير فلا رد له يصيب به من يشاء يصيب بالخير من يشاء أي واحد أي واحد الله ما هو ضرور يكون جيد فأسبر يصيب أرض الخير للمؤمن والأس والفاسد يصيبهم الله بالخير ينعم الله الإنسان بالخير بالرزق سواء وجيد أو أشع أو فسع لأنه قالوا هو الغفور الرحيم يعني يتساهل مع الناس وبيعطيهم وينفعهم بيغفل الذي عفيف غله ماني يهبلها ان على في الدنيا قل يا ايها الناس اتقوا ربكم الحق <تصفيق> ربكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى <تصفيق> اله وهذا أيضا من يعني كان هناك يقول الله وش يقول لهم في خاتمه المناقشة والدعوة إذا ما عد نفع فيهم أي طريق قل لا عبدوا الذي يتدعون من دون الله إذا ما رغوا قال ان إن كنتم بشك مما ماء من ديني فلا عبدوا الذي يتعبدون من دون الله والجاء بعدها قال قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم الحق جاءكم من ربكم يعني من المالك لكم والمتحكم فيكم والمتولي لامركم وله القادر على النفع على جاءكم من فمن هذا هدي نفسه هذين نفع لينفع نفسه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما ضل وذي ما يرضى ملاب يبرنسك لانت نافع لي إذا احتديت انت وننظر لي إذا ما احتدين إن احتدى فإن تنفع نفسك وإن ظل أنت تبرنسك إذا ننابنا ثلاثة يعني رشاد لكم إلى إيه؟ إلى ذي ما ينفعكم؟ فلا وحذلكم ما يبرركم ومن احتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يبلل عليها وما أنا عليكم بوكيل ما تتوكلني ربي اني أخليكم تؤمنوا ولا تؤمنوا اني ضروري اخليكم تؤمنوا ما بلا وضبح لكم الحب واذا ادل على الطريق فاني بده اني انت كل رئاس فاني ها طريق با وصلك الى النجاة اني ها طريق با وصلك الى الى جهنم اني بده يزير في الطريق يزير واذا بده هنا يزير في ذكر ما عرف واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أنت قلهم كذا وإنهم ما هم لك شيء ولا هم نافعين ربي ما بلا من نفسهم إذا احتدوا وإذا ضلوا وإذا تركوا الهداية فما بلا يضروا نفسهم واجلسوا أن على ما أمرك الله وفعل ما أمرك الله واتبع ما يوحى إليك واسبر اسبر على ذلك واستمر عليه حتى يحكم الله لما يحكم الله يجي يجيل يحكم الله بينك وبينهم مما يعجلهم بعقوبهم إما يمرك بقتالهم ولا قذلهم إما ي... يعني هي يعني موتهم رجعاه وربي بيرجعاه ايضا ايضا بايحكم ايضا يوم القيامه بين الناس واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الى الله <تصفيق>